بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحيم. الرحيم. يسر شبكة سبب الألوكة سبب للتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم لنا هذه المات حداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله المتوفى عام 1301 جمع وترتيب إسماعيل بن سعد بن عتيق يقرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد السبيهين بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله على توفيقه وتسديده والصلاة والسلام على أفضل خلقه من عبيده وبعد فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له لذا كان من حق الأبوة وواجب القرابة المبادرة لجمع ما تفرق وتنظيم ما تشتت وإبراز ما خفي مما كتبه وألفه والدنا العلامة الشيخ حمد بن علي بن عتيق فكانت فكرة جمع رسائله وفتاواه تراودني منذ زمن فقمت بطبع المجموعة الأولى من رسائله عام 1396 للهجرة نشرها مجمع ابن تيمية في باكستان تضم أربع رسائل وفي عام 1400 نشرت مكتبة دار الهداية بالرياض مجموعة من رسائله تضم خمس عشرة من رسائله طبعت في مطابع الاعتصام بالقاهرة ثم كانت الطبعة الثالثة عام ألف وأربعمائة وأربعة تحت عنوان هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن عتيق تضم هذه المجموعة عشرين رسالة وها هي الطبعة الرابعة نسعى لإخراجها على ترتيب أفضل فقد جعلتها على ثلاثة أقسام الأول الرسائل الثاني المراسلات الثالث المسائل والأحكام التي أجاب عنها رحمه الله وقد تتبعت وحاولت الاستقصاء في البحث عما كتبه أو نسب إليه بعد التوثيق ليكون ذلك الجهد المتواضع في حسنات المؤلف وتبقى له صدقة جارية وعلما ينتفع به وعسى أن نكون عدينا واجب الأبوة وحق القرابة والعنوان هو هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن علي بن عتيق وتظهر أهمية الكتاب في معالجته لقضايا رئيسه كانت صدا لأحداث سياسية في عصر المؤلف رحمه الله فقد حملت الدولة العثمانية حملتها النكراء على الإمامة في الدرعية فسرها علماء الدعوة السلفية بأن الحرب عقدية ولذا كتب العلماء وأوضحوا أهمية مبدأ الولاء والبراء ففي الكتاب الأول من المجموعة سبيل النجاه والفتاك من موالاة المرتدين من الأتراك يحدد معالم الولاء والبراء وربما تأثر بعض علماء الزمان فانقادوا وانصاعوا لحكم الدولة العثمانية وأبدوا آراء حول القول بتبديعهم أو تكفيرهم واتهموا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالشدة والجفوة وعدم أحقية ما ألفه علماء الدعوة وأنصار الإمامة في الدرعية وأشاع قولتهم بالتقول عليهم أن كل بلد استولى عليه العساكر ولا يهاجر فهو كافر فرد الشيخ حمد هذا الادعاء في رسالته الدفاع عن أهل السنة والأتباع وهي الرسالة الثانية من هذا المجموع وبحكم التمازج والالتقاء بتيار خارجي فقد كان كاد أن ينتشر مذهب أربابي وحدة الوجود أو المدرسة العقلانية وكانت الشبه تثار بصفة استفتاء فكتب المؤلف رسالته الفرق المبين بين مذهب السلف وابن سبعين وإخوانه الاتحاديين الملحدين فهذه نماذج ثلاثة تعطي أهمية الكتاب وموضوعيته حيث إن محور ما كتبه المؤلف يدور على التوحيد توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد وهو ما قامت عليه الدعوة المباركة في الجزيرة العربية وعلى العموم فكل ما كتبه المؤلف هو ردود على من ناوأ أو عارض الدعوة في زمانه ومن غير شك أن الحاجة تدعو إلى إحياء تلك المآثر والآثار فعجلة الزمن تدور بمشكلات وأحداث أشبه بالماضي أما الأحكام الفقهيه فلا خلاف يذكر ولا جدال فيها وقد أخذ المؤلف بمذهب المحققين من علماء المذهب كابن تيمية ومن اندرج على مسلكه من ائمه الدعوة وفي مقدمتهم شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وتلامذته من بعده لذا كانت المسائل الفقهية التي أجاب عنها رحمه الله قليلة جدا بجانب ما كتبه في الدعوة ورد به على خصومها وفي القسم الثاني من المجموع المراسلات وهي ما صدرها المؤلف بقوله من حمد ابن عتيق تعطي هذه المراسلات نماذج لما يجب أن يكون عليه مسلك الداعية المتبصر بالأحوال فلكل مقام ما يناسبه من النصيحة والتوجيه أو الاستفادة والاستشارة على مختلف المستويات وتباين الطبقات وتغاير الزمان وهذا من أسلوب الحكمة في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن عسى يكون يكون فيما سجله التاريخ لأولئك الأعلام حداية ونبراس لمن خلف والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ترجمة المؤلف في عام 1227 للهجرة كانت ولادة حمد ابن علي ابن محمد ابن عتيق بن راشد ابن حميضة وفي عام 1301 كانت وفاته في هذا العمر المديد عاش الشيخ حمد ثلاث مراحل في ثلاث مناطق في نجل فأولى مراحل حياته مرحلة الطفولة والفتوة حيث كانت ولادته ومقر والده ووالدته في مدينة الزلفي إلى عام 1241 ثم كانت مرحلة حياته الثانية في التعليم والتحصيل بمدينة الرياض حين مقدم العالم المجدد الشيخ عبد الرحمن بن حسن من مصر فكان الشيخ حمد من منبادر وانبوى تحت لواء هذه المدرسة المباركة بعد أن استجد نشاطها واشتد أوجها في عهد الإمام تركي ابن عبد الله رحمه الله أما المرحلة الثالثة من سني عمره فكانت في عمله الميداني في القضاء والتعليم والدعوة في مناطق الحرج وحوطة بني تميم والأفلاج حتى وافاه الأجل في مدينة العمار بالأفلاج وكان ذلك العمل الدؤوب في عهد الإمام فيصل ابن تركي إلى أن اضطرب حبل الولاية واختلف أبناء الإمام فيصل على الإمامة فكان دوره الإيجابي في عصر تلك المحن والفتن وقد كتب من كتب وترجموا له مما يعطي صورة عن الشيخ حمد وما له من مكانة علمية وقيادية في عصره إلا أنه بحكم طبيعة البشر القادلة للنقص والخطأ فقد تتبعت ما كتبه عشرة من المؤلفين واستدركت عليهم ما وجب التنبيه عليه فأقول مستعينا بالله الحمد لله المعين رب السماوات والأراضين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فقد تتبعت ما كتبه بعض من كتب عن العلامة الشيخ حمد بن علي بن عتيق مترجمين له لما له من أخبار وأثار في التأليف والدعوة وقد رأيت التنبيه على ما وقع من أخطاء فيما قيل عنه عن جهالة أو اجتهاد أو تحرن في غير محله وللقرابة الأبوية والمعرفة الحقيقية فإني أعد كتمان ما علمت وعدم إشهاره تشويها للتاريخ وعدم إظهار الحقيقة والواقع للقارئ الكريم لذا أسرد هذه الملحوظات في عجالة عاجلة وباختصار غير مخل ولا تطويل ممل راجيا أن يستفيد منهم من له اهتمام بالنواحي التاريخية وتراجم الأعلام والعلماء وقل من يسلم من الخطأ والزلل ممن يكتب ويقول غير أن الذي وقع الخطأ فيه ليس حكما شرعيا لذا فإن الأمر يهون ولكن الحقيقة يجب أن تظهر للقارئ والمستفيد هذا وأسأل الله أن يهب لنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يحشرنا في زمرة العلماء العاملين والدعاة الصابرين وهو ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الكتاب الأول آثار الحنابلة في علم القرآن الدكتور سعود الفنيسان. أخطأ في اسم الجد خطأاً مطبعيا حيث قال حمد بن عقق والصحيح حمد بن عتيق ذكر أنه رحل في طلب العلم إلى الرياض ومكة والمدينة والهند فأما رحلته إلى الرياض فنعم وأما المدينة ومكة فلا نعرف ذلك وأما الهند فهو لم يرتحل إليها قطعا وإنما ذلك ابنه الشيخ سعد عام 1301 وهذا هو المعروف قال تولى قضاء الدلم والخرج في عهد الإمام تركي بن فيصل والصحيح فيصل بن تركي ولعل هذا سبقة قلم قال ثم نقل إلى الأفلاج وثم في الاستعمال يقضي الترتيب فالأولى أن يقول تولى القضاء في الدلم ثم حوطت بني تميم ثم نقل إلى الأفلاج ذكر من مشايخه عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف والشيخ إبراهيم ابن عبد اللطيف، فأما الأول فصحيح ومطابق، أما الثاني فلا يعلم ذلك، أما الثالث فهو لم يحصل لأنه متأخر عنه. ذكر أن الشيخ حمد بين أخطاء في تفسير الشيخ صديق في أمور العقيدة والأحكام، فأقول كانت استدراكات الشيخ حمد على تفسير الشيخ صديق. في مواضع محدودة في الصفات أما الأحكام إذا كان المعني بها الأحكام الفقهية فليس للشيخ حمد أي استدراك على صديق حسن خان علما بأن الشيخ حمد تلطف بالقول للشيخ صديق فيما كتبه إليه والتمس له عذرا كما وقع للشوكاني في نقل آراء بعض الزيدية في تفسيره فتح القدير وما ذلك إلا ليسلم الكتاب وهو التماس عذر مقبول وشيخ ضيق من أهل السنة ومن أتباع السلف رحمه الله الكتاب الثاني علماء نجد خلال ستة قرون لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام في الجزء الأول منه في الصفحة الثامنة والعشرين بعد المئتين ترجم فضيلته للشيخ حمد بن علي بن عتيق وليس عليه ما يصدرك سوى موضعين حيث سبق وأن البحث معه والمراسلة قبل طباعة الكتاب، وتم سدراه بعض ما تم استدراكه وتعديله من قبل فضيلته، حيث لمسنا تجاوبا مشكورا وفقه الله لكل خير. فأما الموضوع الأول، فذكر أنه تلمذ على الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وهذا تحر وتخمين، وباستقراء حياة الشيخ عبد اللطيف يظهر لنا خلاف ذلك. وذلك للأمور التالية اولا تقارب السن بين الشيخ عبداللطيف والشيخ حمد فالأول أولد عام 25 و200 والثاني عام 27 و200 الثاني أن الشيخ عبداللطيف كان في المنفى من عام 33 و200 حتى عام 64 و200 حيث بقي في مصر 31 عاما ثالثا حينما عاد الشيخ عبد اللطيف إلى الجزيرة العربية كلفه الإمام فيصل بالإقامة بالهفوف بالأحساء معلما ومرشدا ولم يعد إلى الرياض إلا وقد كان الشيخ حمد بن عتيق قد ولي القضاء في المناطق الجنوبية من نجد الخرج والحوطة والأفلاج طابعا ألف الشيخ حمد وكتب وهو قد ترسم للتعليم والقضاء فقد فرغ من تأليف كتابه إبطال التنديد عام خمسة وخمسين ومئتين وألف في الوقت الذي كان الشيخ عبد اللطيف في مصر. خامسا من مكاتبات الشيخ حمد الشيخ عبد اللطيف ما يفهم منه مكاتبة الند للند وكذلك جوابات الشيخ عبد اللطيف للشيخ حمد تظهر هذا المعنى جليا والله ولي التوفيق. وأما الموضع الثاني فقد أورد الشيخ عبد الله البسام في ترجمته للشيخ حمد وذكر مقتطفات من كتابته للشيخ صديق حسن خان مما جعل الكلام غير متناسق وقد يفهم القارئ أن هذا الخلل من كتابة المؤلف وهو من الاختصار المخل وهذا اجتهاد من الشيخ عبد الله ولعله لم يمعن النظر في سياق الكلام وترتيبه هذا مع الإشارة إلى أن الشيخ البسام له فضل السبق وليد الطولة في إظهار تراجم علماء نجد الأعلام وفقه الله لكل خير وزاده إيمانا وتقوى الكتاب الثالث أشهر أئمة الدعوة خلال قرنين للشيخ إبراهيم ابن عثمان بن محمد الفارس ذكر فيه أحد عشر من أئمة الدعوة وتحت رقم سبعة ترجم للشيخ حمد بن علي بن عتيق وكتاب بجملته صغير ومفيد حيث لا تتجاوز صفحاته 63 صفحة وليس فيه ما يسدرك عليه سوى أنه ذكر رفاة الشيخ حمد في مدينة الأفلاج والصحيح في مدينة العمار بإقليم الأفلاج والأفلاج اسم لمجموعة قرى مأخوذ من الفلج وهو الشق في الأرض وكذلك قوله جمعها حفيده إسماعيل بن سعد بن حمد بن عتيق والصحيح, اسم والصحيح ابن حفيده حيث أن الاسم الكامل إسماعيل ابن سعد ابن إسماعيل ابن حمد وهو صاحب هذا القدم وبالجملة فإنما كتبه الشيخ ابن فارس كان من ورقتين فقط ذكر من المراجع عدد ثمانية كتب استخلص هذه الترجمه منها ولم يتكلف بالاستراد والاستيفاء ولهذا قل خطأه وكثر صوابه والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد الكتاب الرابع الدرر السنية في الأجوبة النجديه لعلامه الشيخ عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم العاصمي الجزء الثاني عشر وهو تراجم لمن ورد ذكرهم في الرسائل من مجموع الدرر السنية في الصفحة السابعة والسبعين ترجم للشيخ حمد بن عتيق والملحوظة هي أولاً قالت ورد في الأفلاج والصحيح أنه ورد في الزلفي واستقر في الأفلاج حينما ولي القضاء فيها في عهد الإمام فيصل بن تركي وولاية عبد الله بن فيصل وذلك بعد أن تولى القضاء في الخرج وحوطة بني تميم وبقي في الأفلاج إلى أن توفي رحمه الله عام واحد وثلاثمائة وألف الهجرة ثانياً ذكر أنه أخذ العلم عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبد اللطيف والصحيح أنه لم يتلقى عن الشيخ عبد اللطيف حيث كان قدوم الشيخ عبد اللطيف من عام أربعة ومئتين وقد فصلت ذلك في ملاحظاتي على الكتاب الثاني علماء نجد خلال ستة قرون الكتاب الخامس الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعدبين والمستشرقين لخير الدين الزركلي الجزء الثاني منه في الصفحة الثانية والسبعين وثلاثمائة ترجم للشيخ حمد مختصرا قد ذكر أنه نسخ بخطه كثيرا من كتب الحنابلة وبعض رسائل ابن تيمية قال الزركلي رأيت طائفة منها في خزانة الجاويش في بيروت بينها اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم كتبها عام واحد وخمسين ومئتين والف انتهى وليس على الزركلي ما يلاحظ عليه فقد كانت كتابته مختصرة ولكنها جيدة ومفيدة رحم الله الجميع وصلى الله على محمد الكتاب السادس سبيل النجاة والفكات للشيخ حمد بن علي بن عتيق بتحقيق الوليد بن عبد الرحمن الفريان كتب ترجمة للمؤلف في مقدمة التحقيق وقد ذكر أن الشيخ حمد قدم الرياض سنة 53 ومئتين وألف في ولاية الإمام فيصل بن تركي وتعليقا على ذلك أن الأقرب والأحرى أنه قدم الرياض سنة 41 و200 للهجرة وألف للهجرة وذلك في السنة التي قدم فيها الشيخ عبد الرحمن بن حسن من مصر والوقت الذي استتب فيه الأمن والاستقرار بولاية الإنام تركي بن عبد الله وهذا تحر وليس بجزم وذلك للأمور التالية أولا ذكر صاحب الأعلام في الموضع السابق قال ينسخ بخطه كثيرا من كتب الحنابلة وبعض رسائل ابن تيمية وقال رأيت طائفة منها في خزانة الجاويش في بيروت بينها اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم كتبها عام 51 ومئتين ثانيا قال الشيخ حمد في نهاية كتابه إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد كمل على يد جامعه في اليوم السابع من شوال سنة 55 وعلى هذا فلا يتصور أن بداية الطلب للشيخ حمد ما ذكره الوليد عام 53 و 200 كما أرخ الشيخ حمد في آخر رسالته الدفاع في الرد على بن دعيج قال وكان الفراغ منه في ربيع الأول سنة 61 و 200 وفي هذا الرد من الدقة والإضاح لمعاني التوحيد ما لا يستظهره من عمره في الطلب سنوات قليلة ولعل في هذا التبيان ما يثبت القول إن الشيخ حمد بن عتيق تلقى العلم في الرياض في شبابه المبكر أي عام 41 و ألف حيث لا يتجاوز عمره 14 عاما والله ولي التوفيق الكتاب السابع مشاهير علماء نجد وغيرهم تأليف عبد الرحمن بن عبد اللطيف ابن عبد الله آل الشيخ في الصفحة الرابعة وأربعين بعد المائتين ترجمة للشيخ حمد بن عتيق والمستدرك على الترجمة هو ذكره أنه قدم الرياض سنة 53 ومائتين وألف في زمن الإمام فيصل بن تركي وقد أوضحت رأيي في الموضوع في الكتاب السادس أما الملحوظ الثاني فقوله إنه توفي عام ستة وثلاثمائة والصحيح واحد وثلاثمائة وهذا ما ذكره الشيخ سليمان بن سحمان الذي رواه بعد وفاته وهو أخص تلامذته وذكره غيره والله الموافق الكتاب الثامن روة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين لمحمد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي في عنيزة الكتاب من جزئين وفي الجزء الأول منه صفحة السابعة تحت العدد ثمانية وثلاثين ترجم الشيخ حمد بن علي بن عتيق وليس عليه ما يستبرك سوى أنه ذكر أن قدوم الشيخ حمد للرياض عام 53 ومائتين وألف وقد بينت ما رأيته خلاف ذلك في استدراكات السابقة الكتاب التاسع عسير في مذكرات سليمان كمالي تحقيق وتعليق النعم في الصحة السادسة والستين بعد المئة ذكر صاحب التعليق أن محمد بن عايد قد اكتسب الشده من صلته بالشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق القحطاني الأفلاجي الحميضي نسبة إلى حميضة وهي عشرة من الغلقة الأغلوق من زبيد وقد حالفت آل معمر وسكنت الزلفي وانتقل آل عتيق إلى الأفلاج انتهى أقول هذا النسب لم يذكره غيره والمعروف انتهاء ذكر نسب الشيخ حمد إلى حميدة جده الرابع، فهو حمد ابن علي ابن محمد ابن عتيق ابن راشد ابن حميدة، كما هو في كتبه رحمه الله. وأسرة العتيق باقية في الزلفي، وإن من تقال الشيخ حمد واستقر في الأفلاج وهكذا أبناؤه وأحفاده، وبعض آل عتيق يسكنون القصيم وسدير. وفي الصفحة الثامنة والستين بعد المئة. ذكر المحقق الخلاف بين الشيخ حمد والعجالين في ليلى بالأفلاج وفيها أنهم هموا بقتله في المسجد فهرب إلى محمد بن عايض في أبهى ليخبره بما هم به العجالين إلى آخره أقول في إراد هذه القصة نظر في صحتها حيث لم يعلم أي خلاف بين العجالين والشيخ حمد ولا غيرهم بل كان محل تقدير واحترام الجميع فقد سكنا الشيخ حمد في المبرز قائلة الأفلاج إلى حين دخول عبد الله بن فيصل الأفلاج وتهديم نخيل وتقطيع وقطع نخيلها على إثر خلاف بينه وبين أخيه سعود في السلطة ثم انتقل الشيخ حمد للعمار باتفاق مع فهيد بن صالح الفهيد حيث كان المذكور في الروضة ورغب تأسيس مدينة له وأولاده على إثر نزاع وخلاف اضطره إلى ترك الروضة وبقي الشيخ حمد في العمار إلى أن توفي رحمه الله عام واحد الف الكتاب العاشر تذكرة, تذكرة أول النهى والعرفان أيام الله الواحد الديان للعلامة المؤرخ الشيخ إبراهيم العبيد أمد الله في عمره في الجزء الأول منه الصفحة السابعة والخمسين بعد المائتين ترجم للشيخ حمد بن عتيق في صفحتين أضفى عليه من النعوت والأوصاف ما شنف به أسماع المحبين وأثلج صدور المنتسبين لهذه المدرسة السلفية الأثرية وليس عليه ما يستدرك فهو المحقق المتثبت سوى ما ذكره من أنه أخذ العلم عن الشيخ اللطيف بن عبد الرحمن ولعل نقله على من كتب عنه قبله هو سوء في خطئه الذي استدركته في استدراتياتي على الكتاب الثاني والحمد لله اولا وآخرا وبعد فهذه نماذج عشرة مما اطلعت عليه من الكتب لمن ترجم للشيخ حمد بن عتيق استدركت عليها ما حررته وكما أشرت في التقديم أن ذلك ليس حكما شرعيا يبنى عليه الثواب والعقاب وإن كان لي من عتبة فعل الإخوة العارفين خلف الشيخ حمد بن عتيق من ذرية احفاده وابناء احفاده ولم يراجعوا أو يذاكروا قبل البت في الكتابة واستطلاع رأي من تعنيهم حتى تضافر الجهود قم بالتحدث بنعمة الله عز وجل على أهل هذا البيت أن بلغ تعداد المنتسبين إلى الشيخ حمد بن عتيق من بنين وبنات خمسمائة وسبعين فردا يحمل المؤهل العالي منهم ثلاثون شخصا مارسوا عمل القضاء والتدريس والإدارة هذا وصل الله على نبينا محمد قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه إسماعيل بن سعد بن إسماعيل بن حمد بن عتيق اليوم الرابع من شهر جماد الثانية عام ثلاثة عشر القسم الأول الرسائل الرسالة الأولى سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما بلا وجاج وجعله عصمة لمن تمسك به واعتمد عليه في الاحتجاج وأوجب فيه مقاطعة أهل الشرك بإضاح الشرعة والمنهاج والصلاة والسلام على محمد الذي مزق الله به ظلام الشرك بما معه من السراج وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا أهل الكفر وباينوهم من غير امتزاج أما بعد فاني قد كنت تكلمت وشددت في النهي عن والاة المشركين ودعوت من حولي من المسلمين إلى عداوة الكافرين ثم كتبت في ذلك بعض الآيات الدالة عليه مع كلمات قليلة من كلام بعض المحققين من أهل العلم والدين وكنت أظن أن من قرأ القرآن وآمن أنه كلام الله وأن الله تعبدنا بالعمل والقيام به إذا سمع ذلك أذعن له وانقاد وبادر إلى السمع والطاعة لحكمه لقول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون الآية الثالثة من سورة الأعراف وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما الآية السادسة والخمسون من سورة النساء وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا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 وجحد لما أوجب الله الإقرار به والقيام فصار المنتسبون إلى العلم المدعون أنهم من طلبته في ذلك على أقسام طائفة منهم استحسنت المعارضة الجاهلة الضالة ورضيتها وإن لم تصرح بذلك فإنه ظاهر على وجوهها وطائفة كرهت المعارضة واستجهرت صاحبها لكنها لم تفعل ما أوجب الله عليها من رد ذلك والإنكار على سالكه ولولا ما وقع لهؤلاء لما كان المعارض مساويا لمن يجاوبه في ذلك كتب شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رسالة مفيدة في الرد على هذا المعارض نقض فيها أقواله نقضا بديعا وهي كافية في الرد عليه فصار شيخنا إمام الطائفة الراد لأقوال أهل الباطل المنكرة له والله ناصر دينه ومظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ثم إني سأكتب إن شاء الله كلمات وفيها بيان ما وقع الغلط فيه ممن ينتسب إلى العلم لقوله لقول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى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 الآية السابعة والثمانون ومئة من سورة آل عمران وفيها وجوب معادات الكفار والمشركين ومقاطعتهم وفيها مما يصير به الرجل مرتدا وفيها ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين ويظهر الطاعة لهم ومسألة إظهار الدين وفيها مسألة الاستضعاف وفيها وجوب الهجرة وأنها باقية وسميت هذا الكتاب سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك وأسأل الله تعالى أن يجعله مبنيا على الإخلاص وأن ينفع به من قرأه طالبا للنجاة والخلاص فصل اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق فبين للناس ما نزل إليهم فما من خير إلا دلهم عليه وعرفهم الطرق المنصلة إليه وما من شر إلا حذرهم منه وسد عليهم أبوابه المفضية إليه ومن أعظم ذلك أنه أخبرهم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وأخبرهم بظهور الفتن التي كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا فكان وقوع هذا لما وقع هو وأمثاله من الأدلة على أنه رسول الله ومما أخبر أن أمته تقاتل الترك ووصفهم بأنهم صغار العيون دلف الأنوف فكأن وجوههم المجان المطرقة ومعنى دلف الأنوف أنها قصار مبطحة والمجان جمع مجن وهو الترس أراد أن وجوههم مستديرة ناتئة وجنتها هذا معنى كلام البغوي في شرح السنة فكان من حكمة الله تعالى وعدله أن سلطهم, أن سلطهم على المسلمين لما ظهرت فيهم الملة الحنيفية ودعوا إلى الطريقة المحمدية ولكن حصل من بعضهم ذنوب بها تسلطت هذه الدولة الكفرية فجرع ما هو ثابت في الأقدار الأزلية وإن كانت لا تجيزه الأحكام الشرعيه والله تعالى لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون وامتحن أهل الإسلام بأمور تشبه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حادثة ظهور التتار في زمنه وهم بادية الترك فناسب أن نذكر بعض كلامه قال رحمه الله تعالى فإن هذه الفتنة التي ابتلي بها المسلمون مع هذا العدو المفسد الخارج عن شريعة الإسلام قد جرى فيها شبه بما جرى للمسلمين مع عدوهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغازي التي أنزل الله فيها كتابة وابتلى بها نبيه والمؤمنين مما هو أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله تعالى كثيرا إلى يوم القيامة فإن مصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة محمد صلى الله عليه وسلم تتناول عموم الخلق بالعموم اللفظي وبالعموم المعنوي وأهود الله في كتابه وسنته تتناول آخر هذه الأمة كما نالت أولها وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم ليكون عبرة لنا فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم بأوائلها فيكون المؤمن من المستأخرين شبها بما كان للمؤمن من المستقدمين ويكون الكافر والمنافق من المستأخرين شبها بما كان للكافر والمنافق من المستقدمين كما قال الله تعالى لما قص قصة يوسف مفصلة وأجمل ذكر قصص الأنبياء لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الآية الحادية عشر ومئة من سورة يوسف وقال لما ذكر قصة فرعون فأخذه الله نتال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الآيتان الخامسة والعشرون والسدسة والعشرون من سورة النازعات وقال في محاصرة بني نظير هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم إلى قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار الآية الثانية من سورة الحشر فأمر أن نعتبر بأحوال المستقدمين علينا من هذه الأمة وممن قبلنا وذكر في غير موضع أن سنته في ذلك مضطردة وعادة مستمرة فقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والموجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الآيات من الستين إلى الثانية والستين من سورة الأحزاب. وقال تعالى م. ولو قاتلكم الذين كفروا لولو الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الآية الثانية والعشرون من سورة الفتح. وأخبر سبحانه أن دأب الكافرين من المستأخرين كدأب الكافرين من المستقدمين، فينبغي للعقلاء أن يعتبروا سنة الله وأيامه في عباده، ودأب الأمم وعاداتهم. لا سيما في مثل هذه الحادثة العظيمة التي طبق الخافقين خبرها، واستدار في جميع الديار شررها، واطلع فيها النفاق وأطلع فيها النفاق ناصية رأسه. وكشر فيها الكفر عن أنيابه وأضراسه وكاد فيها عمود الكتاب أن يجتث ويخترم وحبل الإيمان أن ينقطع وينفصم وعقر الدار المؤمنين أن يحل بالبوار وأن يزول هذا الدين باستيلاء الفجر في التتار وظن المنافقون والذين في قلوبهم مرض أنه ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وعلى ينقلب حزب الله ورسوله ورسوله إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبهم وظنوا ظن السوء وكانوا قوما بورا ونزلت فتنة تركت الحليمة فيها حيرانا وأنزلت الرجل الصاحي منزلة السكران وتركت الرجل اللبيب لكثرة الوساوس ليس بالنائم ولا يقضان وتناكرت فيها قلوب المعارف والإخوان حتى إن في الرجل نفسه شغلا عن أن يغث اللحفان وميز الله فيها أهل البصائر والإيقان من الذين في قلوبهم مرض أو نفاق أو ضعف إيمان ورفع بها أقواما إلى الدرجات العالية كما خفض بها أقواما إلى المنازل الهاوية وكفر بها عن آخرين أعمالهم الخاطئة وحدث من أنواع البلوى وما جعلها مختصرة من القيامة الكبرى فإن الناس تفرقوا بين شقي وسعيد كما يتفرقون كذلك في اليوم الموعود ولم ينفع المنفعه الخالصة من البلوى إلا الإيمان والعمل الصالح والبر والتقوى وبليت فيها السرائر وظهرت الخبايا التي كانت تكنها الضمائر وتبين أن البهرج من الأقوال والأعمال يخون صاحبه أحوج ما كان إليه في المال ولما سبته وكبراءه من أطاعهم فأضلوه سبيلا كما حمد ربه من صدق في إيمانه واتخذ مع الرسول سبيلا وبان صدق ما جاءت به الأخبار النبوية من الأخبار بما يكون وواطأت قلوب الذين هم في هذه الأمة محدثون أي ملهمون كما تواطعت عليها المبشرات التي رآها المؤمنون وتبين فيها الطائفة المنصورة الظاهرة الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة حيث تحزب الناس ثلاثة أحزاب حزب مجتهد في نصرة الدين وآخر خاذل وآخر خارج عن شريعة الإسلام وانقسم الناس بين مأجور ومغرور وآخر قد غره بالله الغرور وكان هذا الامتحان تمييزا من الله وتقسيما ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما الآية الرابعة والعشرون من سورة الأحزاب قلت وما ذكره من الافتتان قد رأينا ما هو نظيره أو أعظم منه في هذه الأزمان وكذلك انقسم الناس إلى أقسام أحدها ناصر الدين الإسلام وسعى في ذلك بكل جهده وهم القليلون عددا الأعظمون عند الله أجراء القسم الثاني خادر لأهل الإسلام تارك لمعونتهم والقسم الثالث خارج عن شريعة الإسلام بمظاهرة حزب المشركين ومناصحتهم وقد روى الطبراني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعانى صاحب باطل ليبحظ بباطله حقا فقد برئت, منه فقد برئت منه ذمة الله وذمة نبيه من فضلك تابع بقية المال الوجه الثاني يبدأ حالا فصل في بيان معادات الكفار والمشركين وهذا أوان الشروع في المقصود فأما معادات الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وشد فيها حتى إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده قال الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الآية الحادية عشر من سورة البقرة قال ابن جرير رحمه الله تعالى فأهل النفاق مرسدون في الأرض بمعصيتهم ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضيعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته وتكذيبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والتكذيب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إن وجدوا إلى ذلك سبيلا قال ابن كثير وهذا الذي قاله حسن فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء وبعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير الآية الثالثة والسبعون من سورة الأمثال فقطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين الآية الرابعة والأربعون ومئة من سورة النساء وقوله إنما نحن مصلحون الآية الحادية عشر من سورة البقرة أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصلح مع هؤلاء وهؤلاء يقول الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون يقول ألا إن هذا الذي يشهدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد ولكن من جهلهم لا يشعرون أنه فساد انتهى وهذا الذي ذكره قد والله سمعناه ورأينا أهله فإنه إذا قيل لهم ما الحامل لكم على مجالسة أهل الشر والفساد قالوا نريد أن نصلح أحوالنا ونستخرج دنيانا منهم ويكون لنا يد عندهم وبعضهم إذا ظن بالله ظن السوء من إيذائه أهل الباطل ورأى من له اتصال بهم وتوصل إليهم اتخذه صديقا ورضي به جليسا قائلا بلسان حاله نخشى أن تصيبنا دائرة ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون وقال تعالى وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتعون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا إلى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا الآيات من الثامنة والثلاثين ومائة إلى الرابعة والأربعين ومائة من سورة النساء قال ابن كثير ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يعني أنهم معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم بالموده ويقولون لهم إذا خلوا بهم إن معكم إنما نحن مستهزئون بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة قال الله تعالى منكرا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين أيبغون عندهم العزة ثم أخبر أن العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعلها له كما قال تعالى في الآية الأخرى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الآية العاشرة من سورة فاطر وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الآية الثامنة من سورة المنافقون والمقصود من التهيج على طلب العزة من جناب الله تعالى والالتجاء إلى عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصر في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد قلت فإذا كانت موالاة الكافرين من أفعال المنافقين فهذا كاف في تحريمها والنهي عنها وقال تعالى لا يتخذ, المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الآية الثامنة والعشرون من سورة آل عمران فنها سبحانه المؤمنين عن موالاة الكافرين ثم قال ومن يفعل ذلك أي ومن يواري الكافرين فليس من الله في شيء أي فقد برئ من الله وبرئ الله منه وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد حفظا للإسلام والتوحيد قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون قال شيخ الإسلام فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه ملتزم بعدم ولايتهم فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان لأن بعدم اللازم يقتضي عدم الملزوم قلت رتب الله تعالى على موالاة الكافرين سخطه والخلود في العذاب وأخبر أن ولايتهم لا تحصل إلا ممن ليس بمؤمن وأما أهل الإيمان بالله وكتابه ورسوله فإنهم لا يوالونهم بل يعادونهم كما أخبر الله تعالى عن إبراهيم والذين معه من المرسلين كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى وقال تعالى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 الآيتان الحادية والخمسون والثانية والخمسون من سورة المائدة فنها سبحانه وتعالى المؤمنين أيوال اليهود والنصارى وذكر أن من تولاهم فهو منهم أي من تولى اليهود فهو يهودي ومن تولى النصارى فهو نصراني وقد روى ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال, قال عبد الله بن عتبة ليتقي أحدكم, أي ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر قال فظنناه يريد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى قوله فإنه منهم الآية وكذلك من تولى المشرك فهو مشرك ومن تولى الأعاجم فهو أعجمي فلا فرق بين من تولى أهل الكتابين وغيرهم من الكفار ثم أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض أي شك في الدين وشبهه يسارعون في الكفر قائلين نخشى أن تصيبنا دائرة أي إذا أنكرت عليهم موالاه الكافرين قالوا نخشى أن تكون الدولة لهم في المستقبل فيتسلطون علينا فيأخذون أموالنا ويشردوننا من بلداننا وهذا ظن السوء بالله الذي قال الله فيه الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا الآية الثالثة من سورة الفتح ولهذا قال تعالى في هذه الآية فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين الآية الثانية والخمسون من سورة المائدة وعسى من الله واجب والحمد لله الذي أتى بالفتح فأصبح أهل الظنون الفاسدة على ما أسروا في أنفسهم نادمين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين الآية الثامنة والخمسون من سورة المائدة فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن موالات أهل الكتابين وغيرهم من الكفار وبيّن أن موالاتهم تنافي الإيمان وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون الآية الثالثة والعشرون من سورة التوبة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 فنهى سبحانه وتعالى المؤمن عن والات أبيه وأخيه اللذين هما أقرب الناس إليه إذا كان دينهما على غير الإيمان وبيّن أن الذي يتولى أباه وأخاه إذا كان كافرين فهو ظالم فكيف بمن تولى الكافرين الذين هم أعداء له ولآبائه ولدينه أفلا يكون هذا ظالما؟ بلا والله إنه أظلم الظالمين ثم بين تعالى أن هذه الثمانيه لا تكون عذرا في موالاة الكافرين، فليس لاحد أن يواليهم خوفا على أبيه أو أخيه أو بلاده أو ماله أو مشحة بعشيرته أو مخافة على زوجاته، فإن الله قد سد على الخلق باب الاعذار بهذه الثمانيه وذلك أنه ما من أحد يوالي المشركين إلا وهو يعذر بها أو ببعضها، وقد بان أن هذا ليس بعذر فإن قيل إنه قد قال كثير من المفسرين إن هذه الآية نزلت في شأن الجهاد فالجواب من وجهين أحدهما أن نقول إذا كانت هذه الثمانية ليس بيانها عذرا في ترك الجهاد الذي هو فرض على الكفاية فكونها لا تكون عذرا في ترك عداوة المشركين ومقاطعتهم بطريق الاولى الوجه الثاني أن الآية بنفسها دالة على ما ذكرنا كما دلت على الجهاد فإنه قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فمحبة الله ورسوله توجب إيثار عداوة المشركين ومقاطعتهم على هذه الثمانية وتقديمها عليها كما أن محبة الجهاد توجب إيثاره عليها وبالله التوفيق وهذا إذا سمعه المنصف يكون عنده ظاهرا إلا من أعمى الله بصيرته بسبب ثعصبه كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم الآيتان السادسة والتسعون والسابعة والتسعون من سورة يونس وقال تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا الآية الثانية والسبعون من سورة الأنفال ثم قال والذين كفروا بعضهم اولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فأخبر أن المسلمين إذا لم يوال بعضهم بعضا بأن ينحازوا عن الكافرين ويقطعوا للكافرين أيديهم منهم وإلا وقعت الفتنة والفساد الكبير فتبين أن موالات المسلم للكافر سبب الافتتان في الدين بترك واجباته وارتكاب محرماته والخروج عن شرائعه وسبب الافتتان في الأديان والأبدان والأموال فإن هذا من أقوال أهل الفساد والملحدين إن موالات المشركين صلاح وعافية وسلامة وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا من سورة النساء فأخبر تعالى عن الكفار أنهم يودون كفر المسلمين كما كفروا ثم نهى أهل الإيمان عن موالاتهم حتى تحصل منهم الهجرة بعد الإسلام وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ترقون إليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالموده وَأَنَأَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَسْتَغِفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْفِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَيَدَّعُونَ لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ والله بما تعملون بصير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 وإليك أنا وإليك المصير الآيات من الأولى إلى الرابعة من سورة الممتحنة إلى قوله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن واللهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الآية التاسعة من سورة الممتحنة إلى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور وقد ثبتت الصحاح أن هذه السورة نزلت في رجل من الصحابة لما كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليه معام الفتح فأنزل الله هذه الآيات بخبر هذا الكتاب وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في أثر المرأة التي ذهبت بالكتاب فوجده في عقيصة رأسها فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعذر ويحلف أنه ما شك ولكنه ليس له من يحمي من وراءه من أهله بمكة وأنه أراد هذا يدا عند قريش واستأذن بعض الصحابة في قتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فلولا أن ذلك الرجل كان من أهل بدر لا قتل لأجل الكتاب ففي هذه السورة مع سبب نزولها من الأدلة على وجوب عداوة الكفار ومقاطعتهم أدلة كثيرة فنهى تعالى أهل الإيمان عن اتخاذ عدوه وعدوهم وليا وهذا تهيج على عداوتهم فإن عداوة المعادي لربك باعثة وداعية إلى عداوتك له ولنضرب لذلك مثلا ولله المثل الأعلى فقدر نفسك مملوكا لإنسان هو سيدك والسبو في حصول مصالحك ومنع مضارك وسيدك له عدو من الناس فهل يصح عندك ويجوز في عقلك أن تتخذ عدو سيدك وليا ولو لم ينهك عن ذلك فكيف إذا نهاك عن ذلك أشد النهي ورتب على موالاتك له أن يعذبك وأن يسخط عليك وأن يوصي ما تكره ويمنع عنك ما تحب فكيف إذا كان هذا العدو عدوا لك ولسيدك فإذا وليته مع ذلك كله إنك إذن لمن الظالمين الجاهلين ثم قال تلقون إليهم بالموده وهذا كاف في إبطال شبهة المشبهين فإنه إذا أنكر عليهم موالاه المشركين ومودتهم قالوا لم يستر منا ذلك وهم مع ذلك يعينون أهل الباطل بأموالهم ويذبون عنهم بألسنتهم ويكاتبونهم بعورات المسلمين فإن هذا من الكتاب الذي نزلت فيه هذه السورة وقد سماه الله إلقاء بالمودة وهذا ظاهر جدا ثم قال وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم فذكر ما يدعو إلى عداوتهم وهو كفرهم بالحق الذي جاء من عند الله وإخراجهم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام لأجل الإيمان بالله ثم حذر تعالى من موالاتهم بأنه يعلم السر والعانية وهذا تهديد شديد ثم قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل أي من يتولى أعداء الله ويلقي إليهم بالموده ويسر إليهم فقد أخطأ الصراط المستقيم وخرج عن طريق الصواب ثم قال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء فبين أنهم إن قدروا على المسلم استولوا عليه ساموه سوء العذاب ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالضرب والقتل وبالكلام الغليظ ولو كان يواليهم ويكاتبهم في حال بعده عنهم فإنهم لا يربون عنه ويسلمونه من شرهم حتى يكون دينه دينهم ولهذا قال أودوا لو تكفرون كما قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الآية المائة وعشرون من سورة البقرة ثم قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة فبين أن كون الرجل له أرحام وأولاد عند المشركين لا يبيح له موالاتهم لا يبيح له موالاتهم كما تذر هذا الرجل بأن له في مكة أرحام وأولادا فلم يعذره الله تعالى فإنه يجب على الإنسان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ولا يحصل الإيمان حتى يكون الرسول أحب إلى الإنسان من ولده ووالده والناس أجمعين فقوله لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة أي لن ينجوكم من عذاب الله فكيف تقدمونهم على مراد الله ولأجلهم توالون أعداء الله والله تعالى مطلع عليكم بصير بأقوالكم وأعمالكم ونياتكم ثم بين أن هذا الذي دلهم عليه من موالاه المؤمنين ونهاهم عنه من موالاه الكافرين ليس هو امرا لهم وحدهم بل هو الصراط المستقيم الذي عليه جميع المرسلين فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فقوله قد كانت لكم أسوة حسنة كقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا في الآية الثالثة والعشرون بعد المئة من سورة النحل فأمرنا سبحانه أن نتأسى بإبراهيم الخليل ومن معه من المرسلين في قولهم لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى آخره وإذا كان هذا واجبا على المسلم أن يقول هذا لقومه الذي هو بين أظهرهم فكونه واجبا مع الكفار الأبعدين المخالفين له في جميع الأمور أبيا وأبيا وها هنا نكتة بديعة في قوله إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله وهي أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله لأن الأول أهم من الثاني فإنه إن تبرأ من الأوثان ولا يتبرأ ممن عبدها فلا يكون آتيا بالواجب عليه وأما إذا تبرأ من المشركين فإن هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم. وهذا تقوله تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا الآية الثامنة والأربعون من سورة مريم فقدم اعتزالهم على اعتزال معبوداتهم وكذا قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وقوله وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله الآية السادسة عشرة من سورة الكهف فعليك بهذه النكتة فإنها تفتح لك بابا إلى عداوة أعداء الله فكم من إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله فلا يكون مسلما بذلك إذا ترك دين جميع المرسلين ثم قال كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فقوله بدى أي ظهر وبان وتأمل تقديم العداوة على البغضاء لأن الأولى أهم من الثانية، فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم، فلا يكون آتيًا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء، ولا بد أيضا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين بينتين. وأعلم أنه وإن كانت البغضاء متعلقة بالقلب، فإنها لا تنفع حتى تظهر آثارها. وتتبين علاماتها ولا تكون كذلك حتى تقترن بالعداوة والمقاطعة فحينئذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتين وأما إذا وجدت الموالاه والمواصلة فإن ذلك يدل على عدم البغضاء فعليك بتأمل هذا الموضع فإنه يجلو عنك شبهات كثيرة ثم قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون فذكر سبحانه وتعالى افعالا تدعو الى مقاطعتهم وترك موالاتهم وهي انهم يقاتلون في الدين اي من اجله يعني ان الذين الدين حملهم على قتالكم لما انتم عليه من الدين لعداوتهم وأيضا يخرجون المؤمنين من ديارهم ويعاونون على إخراجهم فمن تولاهم مع ذلك فهو من أظلم الظالمين وفي هذه الآية أعظم دليل وأوضح برهان على أن موالاتهم محرمة منافية للإيمان وذلك أنه قال إنما ينهاكم الله فجمع بين لفظ إنما المفيدة للحصر وبين النهي الصريح وذكر الخصال الثلاث وضمير الحصر وهو لفظتهم ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور فنهى سبحانه أهل الإيمان عن موالاه الذين غضب الله عليهم فلا يحسن من المؤمن ولا يجوز منه أي والي من فعل ما يغضب الله من الكفر فإن موالاته له تنافي الإيمان بالله تعالى فصل وهنا أمور يجب التنبيه عليها ويتعين الاعتناء بها ليتم لفاعلها مجانبة دين المشركين الأمر الأول ترك اتباع أهوائهم وقد نهانا الله تعالى عن اتباعها قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الآية العشرون بعد المئة من سورة البقرة قال شيخ الإسلام فانظر كيف قال في الخبر ملتهم وقال في النهي أهواءهم لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير وقال تعالى لموسى وهارون فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون الآية التاسعة والثمانون من سورة يونس وقال موسى لأخه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين الآية الثانية والأربعون ومئة من سورة الأعراف وقال تعالى ومن يشاقط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الآية الخامسة عشرة ومئة من سورة النساء وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب من عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق الآية الثامنة والأربعون من سورة المائدة إلى قوله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك الآية التاسعة والأربعون من سورة المائدة وقال تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة رزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر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 الآيات من السادسة عشرة إلى التاسعة عشرة من سورة الجاثية وقال شيخ الإسلام فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا وأنه مختلف بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم لبعض ثم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته وهو ما يهونه قلت فإذا كان اتباع أهواء جميع الكفار وسلوك ما يحبونه منهيا عنه وممنوعا منه فهذا هو المطلوب وماذاك ذاك إلا خوفا من اتباعهم في أصلينهم الباطل وقال تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولاين إن اتبعت أهواءهم بعد جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق الآية السابعة والثلاثون من سورة الرعد فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل كتابه حكما عربيا ثم توعده على اتباع أهواء الكفار بهذا الوعيد الشديد وقال تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون الآية الخمسون بعد المئة من سورة الأنعام إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب ترك أهواء الكافرين وتحريم اتباعهم وأنه من أعظم القوادح في الدين الأمر الثاني معصيتهم فيما أمروا به فإن الله تعالى نهى عن طاعة الكافرين وأخبر أن المسلمين إن أطاعوهم ردوهم عن الإيمان إلى الكفر والخسارة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيع فريقا من الذين أُوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين الآية المئة من سورة آل عمران وقال تعالى ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا والتبع هواه وكان أمره فرطا الآية الثامنة والعشرون من سورة الجاث وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إِلَى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الآية الحادية والعشرون بعد المئة من سورة الأنعام وقال تعالى وإن تطع أَكْثَرَ فِي في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إِلَّا إلا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ الآية السجسة عشرة من سورة الأنعام وقال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا الآيتان الحادية والخمسون والثانية والخمسون من سورة الفرقان وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الآية الثالثة والسبعون من سورة التوبة وقال تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما الآية الأولى من سورة الأحزاب وقال تعالى إخبارا عن من أطاع رؤساء الكفر وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبر أنا فأضلون السبيلا الآية السابعة والستون من سورة الأحزاب وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الآية الحادية والثلاثون من سورة التوبة وفسر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذهم أربابا أنها طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام فإذا كان من أطاع الأحبار وهم العلماء والرهبان وهم العباد في ذلك فقد اتخذهم أربابا من دون الله فمن أطاع الجحال والفساق في تحليل ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله بل ذلك أولى وأحراب الأمر الثالث ترك الركون إلى الكفرة والظالمين وقلنا الله عن ذلك فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون الآية الثالثة عشرة بعد المئة من سورة هود فنها سبحانه وتعالى عن الركون إلى الظلمة وتوعد على ذلك بمثيث النار وعدم النصر والترك وهو أعظم أنواع الظلم كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم الآية الثالثة عشرة من سورة لقمان فمن ركن إلى أهل الشرك أي مال إليهم ورضي بشيء من أعمالهم فإنه مستحق لأن يعذبه الله بالنار وينجز له في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: ولولا أن ثبتنا كلا قد كت تركنوا إليهم شيئا قليلا إذا الأقنات ضيعت الحياة وضيع الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الآيات الآياتان الرابعة والسبعون والخامسة والسبعون من سورة الإسراء. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لولا تثبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم لركن إلى المشركين شيئا قليلا وأنه لو ركن إليهم لأذاقه عذاب الدنيا والآخرة مضاعفا ولكن الله ثبته فلم يركن إليهم بل عاداهم وقطع اليد منهم ولكن إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته بهذه الشدة فغيره أولى بلحوق هذا الوعيد به الأمر الرابع ترك موادة أعداء الله قال تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم العياج الثانية والعشرون من سورة المجادلة قال شيخ الإسلام فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يوجد مؤمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولا يوجد مؤمن يواد كافرا فمن واد كافرا فليس بمؤمن قلت فإذا كان الله قد نفى الإيمان عمن واد أباه وأخاه وعشيرته إذا كانوا محادين الله ورسوله فمن واد الكفار الأبعدين عنه أولى بأن لا يكون مؤمنا الأمر الخامس ترك التشبه بالكفار في الأفعال الظاهرة لأنها تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهه في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة حتى أن الرجلين إذا كان من بلد واحد ثم جتمع في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم وإن كان في مصرهما لم يكونا متعارفين أو كان متهاجرين وذلك لأن الاشتراك في نوع وصف اختص به عن بلد الغربة بل لو اجتمع رجلان في سفر أو في بلد غريب فكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركب ونحو ذلك لكان بينهما من الاتلاف أكثر مما بين غيرهما وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم ببعض ما لا يلفون غيرهم حتى أن ذلك يكون مع المعادات والمحاربة ما على الملك أو على الدين فتجد الملوك والرؤساء وإن, وإن تباعدت ديارهم ومالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة وحماية من بعض لبعض وهذا كله موجب الطباع ومختباها إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم فكيف بالمشابهة في أمور دينية فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قلت فإذا كانت مشابهة الكفار في الأفعال الظاهرة إنما نهي عنها لأنها وسيلة وسبب يفضي إلى موالاتهم ومحبتهم فالنهي عن هذه الغاية والمحذور أشد والمنع منه وتحريمه أوكد وهذا هو المطلوب ذكر بعض الأدلة على, النه... على النهي عن مشابهة الكفار والمشركين روى أبو داود في سننه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال شيخ الإسلام وإسناده جيد وقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه, التشب... تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم هو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمر أنه قال من بنى بأرض المشركين وفنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختفار في الصلاة وقالت لا تتشبهوا باليهود وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن دينار قال عمر بن الخطاب لا تتعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة ينزل عليهم وروي بإسناد صحيح عن أبي أمامة قال حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمر قال من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة فهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم فكيف يفعل بعض أفعالهم أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة أو ليس عمل بعض أعمالهم أي أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض إلى العقوبة وأما عبد الله بن عمر فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم وهذا يقضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن كان الأول ظاهر لفظه فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية لأنه لو لم يكن مؤثرا, مؤثراً في استحقاق العقوبة لم يجوز جعله جزءا من المقتضى إذ المباح لا يعاقب عليه وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض إلا أن أبعاض ما ذكره يقتضي الذنب منفردا وعن عمر بن ميمون الأزدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كي ما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وافاض قبل طلوع الشمس وقد أوي في هذا الحديث فيما أظنه أنه قال خالف هديون هدي المشركين وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفادة بعد الغروب وعن عبد الله بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبين معصفرين قال إنها به ثياب الكفار فلا تلبسها رواه مسلم علل النهي عن لبسها بأنها ثياب الكفار وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد وإياك وزي أهل الشرك وهو في الصحيحين وروى الخلال عن محمد بن سيرين أن حذيفة أتى بيتا فرأى فيه شيئا من زي العجم فخرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم وقال علي بن أبي صالح السواق كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة فخرج فلحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال زي المجوس زي المجوس من فضلك تابع وقية المال بسم, بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. الرحيم. يسر شبكة, شبكة الألوكة بالتعاون مع المعجبة المركزية للكتب الناطق أن, أن تقدم لكم هذه المال. المال هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله المتوفى سنة ألف وثلاثمائة وواحد للهجرة نواصل القراءة في الرسالة الثانية عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرأها لا تكلم فقال ما لها لا تكلم قالوا حجت مسمتة فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش قالت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول أنا أبو بكر قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية قال بقاؤكم عليه ما استقامت لكم ائمتكم قالت وما الائمه قال اما كان لقومك رؤوس واشراف يامرونهم فيطيعونهم قالت بلى قال فهم اولئك الناس رواه البخاري في صحيحه فاخبر ابو بكر رضي الله عنه ان الصمت المطلق لا يحل وعقب ذلك بقوله هذا من عمل الجاهلية قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه وتعقيب الحكم الوصف دليل على أن الوصف إلا فدل على أن كونه من عمل الجاهلية وصف يجب النهي عنه والمنع منه وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس إياكم وزي أهل الشرك وهذا النهي منه للمسلمين من كل ما كان من زي المشركين وفي كتابه إلى عتبة ابن فرقد إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير وروى أحمد في المسند أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس قال حماد بن سلمة فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر رضي الله عنه قال لكعب أين ترى أن أصلي؟ قال ان أخذت عني صليت خلف الصخرة وكانت القدس كلها بين يديك فقال عمر رضي الله عنه ضاهيت اليهود لا ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم إلى القبلة فصلى ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس فعاب رضي الله عنه على تعب مضاهات اليهود مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية وإن كان كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات والحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام في يده غربا فلم يفر عبقري فرية حتى فجر الناس بعطا فأعز الإسلام وذل الكفر وأهله وأقام شعار الدين الحنيفي ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام مطيعا في ذلك لله ولرسوله والطافا عند كتاب الله ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محتذيا حذو صاحبه مشاورا في أموره السابقين الأولين حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه وحتى منع من استعمال كافر واعتمانه على الآئمة وإعزازه بعد إذلاله أي من أذله الله وحتى روى أنه حرق الكتب العجمية وهو الذي أمر بأهل البدع أن ينفوا وألزمهم ثوب الصغار وروى الخلال عن عكرمة عن ابن عباس إن أنه سأل رجلا احتقنا قال تبدل عورة ولا تستن بسنة المشركين فقوله لا تستن بسنة المشركين عام وروى أبو داود عن أنس إن أنه دخل عليه غلام وله قرنان أو قصتان فقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود تعلل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروحة مطلوبا إعدامها نقل ذلك شيخ الإسلام وقال أيضا عند قوله صلى الله عليه وسلم هل بها عيد من أعياد الجاهلية هذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان وعياد الكفار من الكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم وإن كان بعضه أشد تحريما من بعض وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية تدنس المسلم بشيء من أمر الكفار الذين يئس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب فالخشية من تدنسه بأوضاع الكتابيين الباقين أشد والنهي عنه أوكد إلى أن قال وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات وصفات الطاعات لألا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك في أمورهم ولتكون المخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر أمورهم فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أهل الجحيم كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غايته صلى الله عليه وسلم وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون قلت فإذا كانت مبالغته صلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمخالفة الكفار إنما خوفا من أن تكون مشابهتهم في الهدي الظاهر مؤدية وجارة إلى الموافقة والموالاة فما بال كثير من, من يدعي الإسلام قد وقع في المحذور بعينه وهم مع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا وروا أبو داود في سننه وغيره من حديثه الشيم أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وكيف يجمع الناس لها فذكر له شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود قال فذكروا له من أمر الناقوس فقال هو من أمر النصارى الحديث قال في القاموس شبور كتنور البوق الذي ينفق فيه ويزمر انتهى والغرض أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر بوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس النصارى المضرب باليد علل هذا بأنه من أمر اليهود وعلل هذا بأنه من أمر النصارى لأن ذكر الوصف عقب الحكم يدل على أنه علة الله وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى ويقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا لأنه من أمر اليهود والنصارى فالنصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله سبحانه وتعالى الذي به تفتح أبواب السماء وتهرب الشياطين وبه تنزل الرحمة وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهودي والنصراني وهذه المشابهة لليهود والنصارى والعاجم من أهل الشرك والفرس لما غلب على ملوك المشرق هي وأمثالها لما خالفوا به هدي المسلمين ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله سلط عليهم أهل الشرك الموعود بقتالهم حتى فعلوه في العباد والبلاد ما لم يجري في دولة الإسلام مثله وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم لتركبن سن من كان قبلكم انتهى من الاقتضاء وكما وقع من العقوبة على مخالفة هدي المسلمين بتسليط أهل الشرك على ما ذكره شيخ الإسلام وقع نظيره في هذه الأزمان فإن المنتسبين إلى الإسلام لما سلكوا كثيرا من هدي اليهود والنصارى وأهل الجاهلية والمشركين والأعاجم أعداء الله وتشبهوا بهم في كثير من الأمور وسلط عليهم أهل الشرك الخارجين عن شرائع الإسلام فجرى على الإسلام محن عظيمة وأمور كبيرة حتى أنهم يذلون الرئيس ويمتهنون الشيخ الكبير ولا يرحمون العاجز ولا الضعيف فأفسدوا الأديان وخربوا البلدان وأهانوا الأبدان وذلك بحكمة الديان عقوبة على الظلم والعصيان والله المستعان وعليه التكلان ولكن من رحمة الله تعالى أن الحق لا يزول ويأبى الله إلا إظهار دين الرسول صلى الله عليه وسلم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 ما عاقبهم به على العصيان وشمخت أنوف أهل الفساد والكفران وظنوا أن الدولة لهم في غابر الأزمان أظهر الله عليهم شمس الإيمان والإسلام فمزقهم بها في أقرب الأوان وشردهم إلى أقصى البلدان قال ابن القيم رحمه الله والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان لكن بمحنة حزبه من حزبه ذا حكمه مذكانة الفئتان وقال أيضا والحق منصور ومنتحن فلا تعجب فهذا سنة الرحمن وبذاك يظهر حزبه من حزبه ولأجل ذاك الناس طائفتان وقال شيخ الإسلام في الكلام على شروط أهل الذمة وذلك يقتضي اجماع المسلمين للتميز عن الكفار ظاهرا وترك التشبه بهم ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني أن عمر رضي الله عنه كتب أن لا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم الموده ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم ثم قال ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم من وفقه الله عز وجل من ولاة الأمر على منعهم من أن يظهروا في الإسلام شيئا مما يختصون به مبالغة في أن يظهر في دار الإسلام خصائص المشركين فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من أنواع إكرامهم فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل قال شيخ الإسلام أيضا وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية التاسعة والخمسون بعد المئة من سورة الأنعام وذلك يقتضي تبريه منهم في جميع الأشياء ومن تابع غيره في بعض اموره فهو منه في ذلك الأمر لان قول القائل أنا من هذا وهذا مني أي أنا من نوعه وهو من نوعي لان الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع كما في قوله تعالى بعضهم من بعض وقوله عليه الصلاة والسلام لعليه أنت مني وأنا منك وقول القائل لست من هذا في شيء أنا متبرئ من جميع أموره وإذا كان الله ورسوله قد برئ من جميع أمورهم فمن كان متابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا لتبريه ومن كان موافقهم كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم بقدر موافقته فإن الشخصين المختلفين من كل وجه كل ما شابهه أحدهما خالفه الآخر وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية الحادية والخمسون من سورة المائدة وقال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم الآية الرابعة عشرة من سورة المجادلة يعيد بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود إلى قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية الثانية والعشرون من سورة المجادلة إلى آخر السورة وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض الآية الثانية والسبعون من سورة الأنفال إلى آخر سورة فعقد سبحانه وتعالى الموالاة بين المهاجرين والأنصار وبيّن من آمن منهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والجهاد باق إلى يوم القيامة وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الآية الخامسة والخمسون من سورة المائدة ونظهر هذا في غير موضع من القرآن يأمركم سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكفار ولا يوادهم والموالات والمودة إن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في الظاهر أعود على مقاطعة الكافرين ومباينتهم مشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع أما الموالات والمودة فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما تحب الطبيعة وتدل عليه العادة ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يسللون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا قال لي ما لك قاتلك الله أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار أولياء ألا اتخذت حنيفا قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقفاهم الله وكما دل عليه معنى الكتاب جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم أمر بمخالفتهم وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود وإن كان الأمر بالمخالفة في الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض العلة وعلى التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع قال تعالى والذين لا يشهدون الزور الآية الثانية والسبعون من سورة الفرقان قال الضحاك الزور عيد المشركين رواه أبو الشيخ بإسناده وبإسناده عنه الزور كلام الشرك وبإسناده عن مرة لا يمالون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم وباسناده عن عطاء بن يسار قال قال عمر إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم وقول هؤلاء التابعين إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم إنه مجالس الخناق وقول بعضهم إنه الغناء لأن عادة السلف في تساعلهم هاتذا يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو للتنبيه على الجنس ووجه تفسير التابعين تارة بما يظهر حسنه لشبهة أو شهوة فالشرك ونحوه يظهر حسنه لشبهة والغناء ونحوه يظهر حسنه لشهوة وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة وهي باطلة إذ لا منفعة فيها في الدين وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم فصارت زورا وشهودها محظورا وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده واعلم أنه لو لم نعلم من موافقتهم إلا ما قد أفضت إليه هذه القبائح ووافقت الطباع عليه استدلا أن بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما قد يوجب الخروج عن الإسلام بالكلية وسر هذا أن المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالبة أو تفضي إليهما في الجملة وما أفضى إلى ذلك كان محرما فهذا بعض ما جاء من الأجلة في النهي عن مشابهة المشركين والكفار، ولكن رحم الله من تنبه لسر الذي سبق الكلام لأجله وهو أن المشابهة في الظاهر إنما نهي عنها لأنها تورث نوع مودة في الباطن وتفضي ايضا إلى كفر ومعصية وهذا هو السبب في تحريمها والنهي عنها فإذا علمت ذلك وتبين لك ما وقع فيه كثير من الناس أو أكثرهم من الكفار والمشركين التي إنما نهي عن هذه الأمور خوفا من الوقوع فيها تبين لك أنهم وقعوا في نفس المحذور وتوسطوا مفازة المهلة والله الهادي إلى سواء الصراط فصل في ذكر جوابات عن إيرادات أوردها بعض المسلمين على أولاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فأجابوا عنها رحمهم الله وعفى عنهم فمن ذلك ما قولكم في رجل دخل هذا الدين وأحبه لكن لا يعاد المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم أو قال أنا مسلم ولكن ما أقدر أكفر أهل لا إله إلا الله ولو لم يعرفوا معناها ورجل دخل هذا الدين وأحبه ولكن يقول لا أتعرض القباب وأعلم أنها لا تنفع ولا تضر ولكن لا أتعرضها فالجواب أن الرجل لا يكون مسلما إلا إذا عرف التوحيد ودان به وعمل بموجبه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وأطاعه فيما نهى عنه وأمر به وآمن به وبما جاء به فمن قال لا أعاد المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم أو قال لا أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعل الكفر والشرك وعادوا دين الله أو قال لا أتعرض القباب فهذا لا يكون مسلما بل هو ممن قال الله فيهم ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الآياتان الخمسين بعد المئة والحادية والخمسين بعد المئة من سورة النساء والله سبحانه وتعالى أوجب معادات المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم فقال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 الايه الحادية والخمسون من سوره المائده وقال تعالى في الايه نفسها يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول والله اعلم نقل من جواب الشيخ حسين ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وأخيه عبد الله وفي أجوبة أخرى ما قولكم في الموالاة والمعادة هل هي من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها الجواب أن يقال والله أعلم حسب المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه عداوة المشركين وعدم موالاتهم وأوجب عليهم محبة المؤمنين وموالاتهم وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان ونفى الإيمان عمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك وإنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه وأوجب العمل به فهذا الفرض والحتم الذي لا شك فيه ومن عرف أن ذلك من معناها أو من لوازمها فهو حسن وزيادة خير ومن لم يعرف فلم يكلف بمعرفته سيما إذا كان الجدال في ذلك والمنازعة فيه مما يفضي إلى شر واختلاف ووقوع فرقة بين المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان وجاهدوا في سبيل الله وعادوا المشركين ووالوا المسلمين والسكوت على ذلك متعين وهذا ما ظهر لي على أن الاختلاف قريب من جهة المعنى والله أعلم فهذه بعض الأدلة على وجوب مقاطعة الكفار والمشركين وهي المسألة الأولى وأما المسألة الثانية وهي الأشياء التي يصير بها المسلم مرتدا فاحدها الشرك بالله تعالى وهو أن يجعل لله ندا من مخلوقاته يدعى كما يدعى الله ويخاف كما يخاف الله أو يتوكل عليه كما يتوكل على الله أو يصرف له شيء من عبادات فإذا فعل ذلك كفرى وخرج من الإسلام وإن صام النهار وقام الليل والدليل على ذلك قول الله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندابا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار الآية الثامنة من سورة الزمر وقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون الآية السابعة عشرة ومئة من سورة المؤمنون وغير ذلك من الآيات الدالة على أن من أشرك مع الله في عبادته مخلوقا من المخلوقين فقد خرج من الإسلام وحبطت أعماله كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الآية الثامنة من سورة الأنعام الثاني إظهار الطاعة والموافقة للمشركين على دينهم والدليل قوله تعالى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 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وترهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ذكر الفقيه سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة عشرين آية من كتاب الله وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستذل بها على أن المسلم إذا أظهر الطاعة والموافقة للمشركين من غير إكراه فإنه يكون بذلك مرتدا خارجا من دين الإسلام وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله ويفعل الأركان الخمسة فإن ذلك لا ينفعه وقال شيخ الإسلام المذكور إمام هذه الدعوة الحنفية في كلامه على آخر سورة الزمر الثانية أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر ولو كان باطنه يعتقد الإيمان فإنهم لم يريدوا من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته ففيه بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين خوفا منهم ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارها له إلى أن قال الثالثة أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة فإن هؤلاء الذين ذكرهم الله لم يريدوا منه صلى الله عليه وسلم تغيير العقيدة كما تقدم بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلده أو أهله مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم فهذا كافر لا من أكره إلى أن قال ولكن رحم الله من تنبه لسر الكلام وهو المعنى الذي نزلت فيه هذه الآيات من كون المسلم يوافقهم في شيء من دينهم الظاهر مع كون القلب بخلاف ذلك فإن هذا هو الذي أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم فافهمه فهما حسنا لعلك تعرف شيئا من دين إبراهيم عليه السلام وقد بادا أباه وقومه بالعداوة عنده وقال في سورة الكهف التاسعة المسألة المشكلة على أكثر الناس أنه إذا وافقهم بلسانه مع كونه مؤمنا حقا كارها لموافقتهم فقد كذب في قوله لا إله إلا الله واتخذ إلى اثنين وما أكثر الجهل بهذه والتي قبلها العاشرة أنه لو يصدره منهم أعني موافقة الحاكم فيما أراد من ظاهرهم مع كراهتهم لذلك فهو قوله شطط والشطط الكفر وأعلم أن إظهار الموافقة والطاعة للمشركين له أحوال ستأتي في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى الأمر الثالث مما يصير به المسلم مرتدا من موالاة المشركين والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الايه الحادية والخمسون من سوره المائدة وقوله تعالى لا يتخذ, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الآية الثامنة من سورة آل عمران فذكر في الآية الأولى أن من يتولى اليهود والنصارى فهو منهم وظاهره أن من تولاهم فهو كافر مثلهم ذكر معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد تقدم قول عبد الله بن عتبة عند قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر وقال ابن جرير في قوله فليس من الله في شيء يعني فقد برئ الله منه لارتداده عن دينه وأما قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه فهو كقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية السالسة ومئة من سورة النحل وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى الأمر الرابع الجلوس عند المشركين في مجال شركهم من غير إنكار والدليل قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهذأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الآية الأربعون ومئة من سورة النساء وفي أجوبة آل الشيخ رحمهم الله تعالى لما سئلوا عن هذه الآية وعن قوله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله قالوا الجواب أن الآية على ظاهرها وأن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين بآيات الله من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فهو كافر مثلهم وإن لم يفعل فعلهم لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر والرضا بالكفر كفر وبهذه الآية ونحوها تسدل العلماء على أن الرضا بالذنب كفاعله فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم بالظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا ولهذا لما وقعت الردة ودع الناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه وكذلك قوله في الحديث من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله على ظاهره وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم وإن ادعى الإسلام إلا أن يظهر دينه ولا يتولى المشركين انتهى قلت ويأتي مخاطبة خالد لمجاعة وفيه يا مجاعة تركت اليوم ما كنت عليه أمس وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه إقرارا إلى آخره وتقدم قول عبد الله بن عمر من بنى ببلاد المشركين فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت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 أو بكتابه أو برسوله والدليل على ذلك قوله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الخامسة والستون والسادسة والستون من سورة التوبة واعلم أن الاستهزاء على نوعين أحدهما الاستهزاء الصريح كالذي نزلت الآية فيه وهو قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين كقول بعضهم دينكم هذا دين خامس وقول الآخر دينكم اخرق وقول الآخر إذا رأى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر جاءكم أهل الديك بالكاف بدل النون وقول الآخر إذا رأى طلبة العلم هؤلاء الطلبة بسكون اللام وما أشبه ذلك مما لا يحصى إلا بكلفة مما هو أعظم من قول الذين نزلت فيهم الآية من فضلك تابع بقية المادة نواصل القراءة في نوع الاستهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله. النوع الثاني غير الصريح، وهو البحر الذي لا ساحل له، مثل الرمز بالعين، وإخراج اللسان، ومد الشفة، والغمزة باليد عند تلاوه كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند الأمر. بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر السادس ظهور الكراهية والغضب عند الدعوة إلى الله وتلاوة كتابه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدليل على ذلك قول الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل افانبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير الايه الثانية والسبعون من سوره الحج فبين الله ذكر هذا الصنف في اول هذه الايه واخرها الامر السابع كراههه ما انزل الله على رسوله من الكتاب والحكمه والدليل قول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم الآية التاسعة من سورة محمد الامر الثامن عدم الإقرار بما دلت عليه آيات القرآن والأحاديث والمجادلة في ذلك والدليل على ذلك قول الله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد الآية الرابعة من سورة غافر الأمر التاسع جحد الناس شيئا من كتاب الله ولو آية أو بعضها أو شيئا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك قول الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله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 الإعراض عن تعلم دين الله والغفلة عن ذلك والدليل قول الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون الآية الثالثة من سورة الأحقاف الأمر الحادي عشر كراهة إقامة الدين والاجتماع عليه والدليل قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك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 الأمر الثاني عشر السحر تعلمه وتعليمه والعمل بموجبه والدليل قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية الثانية ومائة من سورة البقرة الأمر الثالث عشر إنكار البعث والدليل قول الله تعالى وَإِنْ تعجب فعجب قولهم أَإِذَا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم إلى قوله خالدون الآية الخامسة من سورة الرعد الأمر الرابع عشر التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة من جنكث خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسها من شرائع شتاء، فصار في بيته يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله. حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون الآية الخمسون من سورة المائدة قلت ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم وضعت أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يسمونها شرع الرفاقه ويقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فانه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف البادية وكأوامر المطاعين ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا بذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار انتهى من منهاج السنة النبوية ذكره عند قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الآية الرابعة والأربعون من سورة المائدة فرحمه الله وعفى عنه فهذه بعض المواضيع التي دل القرآن عليها وإن كان قد يقال إن بعضها يغني عن بعض أو يندرج فيه فذكرها على هذا الوجه أوضح وأما كلام العلماء رحمهم الله تعالى فكثير جدا وقد ذكر صاحب الإقناع أشياء كثيرة في باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه وقد لخصت منه مواضع يسيرة فمن ذلك قوله قال الشيخ أو كان مبغبا لرسوله أو لما جاء به كفر اتفاقا ومنها أو جار له بينه وبين الله وسائق يتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا ومنه قوله أو وجد منهم امتهان للقرآن أي فيكفر بذلك ومنها قوله أو سخر بوعد الله أو وعيده أي فيكفر بذلك ومنها قوله أو لم يكفر من دان بغير الإسلام أو شك في كفرهم أي فيكفر بذلك ومنها قوله قال الشيخ ومن استحل الحشيشة تفر قلت من استحل أموال المشركين ومظاهرتهم وإعانتهم على المسلمين فكفره أعظم من كفر هذا لأن تحريم ذلك آكدوا وأشد من تحريم الحشيشة ومنها قوله ومن سب الصحابة أو واحدا منهم واقترن سبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو أن جبرائيل غلط فلا شك في كفر هذا بلا شك في كفر من توقف في تكفيره ومنها قوله أو زعم أن للقرآن تأويلات تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك فلا خوف في كفر هؤلاء ومنها قوله أو زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر أو أنهم فسقوا فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك بل من شك في كفره فهو كافر انتهى ملخصا وعزاه إلى الصارم المسلول ومنها قوله ومن انكر أن ابا بكر صاحب رسول الله صل... صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر لقوله تعالى اذ يقول لصاحبه لا تحزن الايه الأربعون من سوره التوبه قلت فإذا كان من جحد مدلول آية كفر ولم تنفعه الشهادتان ولا الانتساب الى الاسلام فما الظن بمن جحد مدلول ثلاثين آية أو أربعين افلا يكون كافرا لا تنفعه الشهادتان ولا ادعاء الإسلام بلا والله بلا والله ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس ولمن يصدون عن معرفة الحق واتباعه ومنها قوله أو جحد حل الخبز أو اللحم أو الماء أي فيكفر بذلك ومنها قوله أو أحل الزنا ونحوه أي فيكفر بذلك ومن أحل الركون إلى الكافرين وموابة المشركين فهو أعظم كفرا ممن أحل الزنا بأضعاف مضاعفة وكلام العلماء رحمهم الله في هذا الباب لا يمكن حصره حتى إن بعضهم ذكر أشياء أسهل من هذه الأمور وحكموا على مرتكبها بالارتداد عن الإسلام وأنه يستتاب منها فإن تاب وإلا قتل مرتد ولم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن مع المسلمين وهو مع ذلك يقول لا إله إلا الله ويفعل الأركان الخمسة ومن له ادنى نظر واطلاع على كلام أهل العلم فلا بد أن يكون قد بلغه بعض ذلك وأما هذه الأمور التي تقع في هذه الأزمان من المنتسبين إلى الإسلام بل من كثير من, من ينتسب إلى العلم فهي من قواصم الظهور وأكثرها, وأكثرها أعظم وأفحش مما ذكره العلماء من المكفرات ولولا ظهور الجهل وخفاء العلم وغلبة الأهواء لما كان أكثرها محتاجا لمن ينبه عليه فصل وأما المسألة الثالثة وهي ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين وإظهار الطاعة لهم فعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات الحالة الأولى أي يوافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهره ويميل إليهم ويوادهم بباطنه فهذا كافر خارج من الإسلام سواء أكان مكرها على ذلك أو لم يكن مكرها وهم قال الله فيه ولكن من شرح بالكفر فضرى فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الآية السابسة هو مئة من سورة النحل الحالة الثانية أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن مع مخالفتهم في الظاهر فهذا كافر أيضا ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرا عصم ماله ودمه وهو المنافق الحالة الثالثة أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفتهم مخالفته لهم في البعض وهو من وجهين أحدهما أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له ويتهددونه بالقتل فيقولون له إما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا وإلا قتلناك فإنه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان كما جرى لعمار حين أنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية السادسة ومئة من سورة النحل وكما قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه الآية الثامنة والعشرون من سورة آل عمران فالآيتان دلتا على الحكم كما نبه على ذلك ابن كثير في تفسير آية آل عمران الوجه الثاني أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو ليس في سلطانهم وإنما حمله على ذلك إما طمع في رئاسة أو مال أو مشحه بوطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المال فإنه في هذه الحال يكون مرتدا ولا تنفعه كراهته لهم في الباطن وهو ممن قال الله فيهم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، الآية السابعة ومئة من سورة النحل، فأخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهل أو بغضه، ولا محبة الباطل، وإنما هو أن لهم حظا من حظوظ الدنيا، فآثروه على الدين، هذا معنى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعفاه، عنه وأما ما يعتقده كثير من الناس عذرا فإنه من تزيين الشيطان وتسويله وذلك أن بعضهم إذا خوفه أولياء الشيطان خوفا لا حقيقة له ظن أنه يجوز له بذلك إظهار الموافقة للمشركين والانقياد لهم وآخر منهم إذا زين له الشيطان طمعا دنيويا تخيل أنه يجوز له موافقته للمشركين لأجل ذلك وشبه على الجهال بأنه مكروه وقد ذكر العلماء صفة الإكراه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره فليس المعتبر في كلمات الكفر الإكراه المعتبر في الهبة ونحوها فإن أحمد قد نص في موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قيد ولا يكون الكلام اكراها وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسكنه فلها ان ترجع على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراها ولفظه في موضع آخر لأنه أكرهها ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر فإن الأسير إن خشي الكفار أن يزوجوه أن يحولوا بينه وبين امرأته لم يبح له التكلم بكلمة الكفر انتهى والمقصود منه أن الإكراها على كلمة الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قتل وأن الكلام لا يكون إكراها وكذلك الخوف من أن يحول الكفار بينه وبين زوجته لا يكون إكراها فإذا علمت ذلك وعرفت ما وقع من كثير من الناس تبين لك قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وقد عاد غريبا وأغرب منه من يعرفه على الحقيقة وبالله التوفيق فصل وأما المسألة الرابعة وهي مسألة إظهار الدين فإن كثيرا من الناس قد ظن أنه إذا قدر على أن يتلفظ بالشهادتين وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يرد عن المسجد فقد أظهر دينه وإن كان مع ذلك بين المشركين أو في أماكن المرتدين وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط وأخطأوا أكبر الخطأ فأعلم أن الكفر له أنواع وأقسام تتعدد بتعدد المكفرات وقد تقدم بعد ذلك كل طائفة من طوائف الكفر قد اشتهر عنها نوع منه ولا يكون المسلم مظهرا لدينه حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عندها ويصرح لها بعداوته والبراءة منه فمن كان كفره بالشرك فإظهار الدين عنده التصريح بالتوحيد والنهي عن الشرك والتحذير منه ومن كان كفره بجحد الرسالة فإظهار الدين عنده التصريح بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى اتباعه. ومن كان كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده فعل الصلاة والأمر بها ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة منه ومن المشركين وبالجملة فلا يكون مظهرا لدينه إلا من صرح لمن ساكنه من كل كافر ببراءته منه وأظهر له عداوته لهذا الشيء الذي صار به كافرا وبراءته منه ولهذا قال المشركون لعم النبي صلى الله عليه وسلم عاب ديننا وسفها احلامنا وشتم آلهتنا وقال الله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تبع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الآيات من الرابعة إلى السادسة بعد المئة من سورة يونس فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم يا أيها الناس إلى آخر الآيات أي إذا شتكتم في الدين الذي أنا عليه فدينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه وقد أمرني ربي أن أكون من المؤمنين الذين هم أعداؤكم ونهاني أن أكون من المشركين الذين هم أولياؤكم وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد الآيات من الأولى إلى الثالثة من سورة الكافرون إلى آخر السورة فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار دينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه وديني الذي أنا عليه أنتم برآء منه والمراد التصريح لهم بأنهم على الكفر وأني بريء منهم ومن دينهم ومن دينهم فعلى من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك ولا يكون مظهرا لدينه إلا بذلك ولهذا لما عمل الصحابة بذلك وأذاهم المشركون أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. ولو وجد لهم رخصة في السكوت عن المشركين لما أمرهم بالهجرة إلى بلد الغربة. وفي السيرة أن خالد بن الوليد لما وصل إلى الغرد في مسيرة في مسيره إلى أهل اليمامة لما ارتد قدم مئتي فارس وقال. من أصبتم من الناس فخذوه فأخذوا مجاعة في ثلاثة وعشرين رجلا من قومه فلما وصل إلى خالد قال له يا خالد لقد علمت أني قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فبايعته على الإسلام وأن اليوم على ما كنت عليه أمس فإن يكوا كذابا قد خرج فينا فإن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى فقال يا مجاعه تركت اليوم ما كنت عليه أمس وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه وأنت اعز أهل اليمامة وقد بلغك مسيري إقرارا له ورضاء بما جاء به فهلا أبديت عذرا وتكلمت في من تكلم فقد تكلم ثمامة فرد وأنكر وتكلم اليشكري فإن قلت أخاف قومي فهل لا عمدت إلي أو بعثت إليّ رسولا فقال إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله فقال قد عفوتك عن رمك ولكن في نفسي حرج من تركك انتهى وسيأتي في ذكر الهجرة قول أولاد الشيخ إن الرجل إذا كان في بلد كفر وكان يقدر على إظهار دينه حتى يبرع من أهل الكفر الذي هو بين أظهرهم ويصرح لهم بأنهم كفار وأنه عدو لهم فإن لم يحصل ذلك لم يكن إظهار الدين حاصلا فصل وأما المسألة الخامسة وهي مسألة الاستضعاف فإن كثيرا من الناس بل أكثر بل أكثر من ينتسب إلى العلم في هذه الأزمان غلطوا في معنى الاستضعاف وما المراد به وقد بين الله ذلك في كتابه بيانا شافيا، فقال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الآية الخامسة والسبعون من سورة النساء فبين تعالى مقالتهم الدالة على أنهم لم يقيموا مختارين للمقام وذلك أنهم يدعون الله أن يخرجهم فدل على حرصهم على الخروج وأنه متعذر عليهم ويدل على ذلك وصفهم أهل القرية بالظلم وسؤالهم ربهم أن يجعل لهم وليا ويتولاهم ويتولونه وأن يجعل لهم ناصرا ينصرهم على أعدائهم الذين هم بين أظهرهم وقال تعالى إلا المسبعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيرة ولا يهتدون سبيلا الآية الثامنة والتسعون من سورة النساء فذكر في هذه الآية حالتهم التي هم عليها وهي أنهم لا يستطيعون حيلة قال ابن كثير لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق ولهذا قال لا يستطيعون حيلة قال عكرمة يعني نهوضا إلى المدينة ولا يحتدون سبيلا قال مجاهد يعني طريقا انتهى والحاصل أن المصدعفين هم العاجزون عن الخروج من بين أظهر المشركين وهم مع ذلك يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وهم مع ذلك لا يذلون الطريق فمن كانت هذه حاله ومقاله فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا واما اذا كان يقدر على الخروج من بلاد المشركين ولم يمنعه من ذلك الا المشحه بوطنه او عشيرته او ماله او غير ذلك فان الله تعالى لم يعذر من تعذر بذلك وسماه ظالما لنفسه فقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا في كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الآية السابعة والتسعون من سورة النساء وفي تفسير الجلالين قوله ظالمي أنفسهم بالمقام بين المشركين وقال ابن كثير رحمه الله تعالى فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو مرتكب حراما بالإجماع وبنص الآية حيث يقول تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أو بترك الهجرة. قالوا فيما كنتم أي لما كفتمها هنا وتركتم الهجرة. قالوا كنا من فينا في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وروى أبو داود عن ثمرة بن جندب مرفوعا من جامع للمشرك وسكن معه فإنه مثله. وقال السدي لما أسر العباس وأقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس افدي نفسك وبر أخويك قال يا رسول الله ألم نصلي قبلتك ونشهد شهادتك قال يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم ثم تلا هذه الآية ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها الآية رواه ابن أبي حاتم انتهى والمقصود منه بيان مسألة الاستضعاف وأن المستضعف هو الذي لا يستطيع حيله ولا يهتدي سبيلا وهو مع ذلك يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وبيان أن الذي يعتذر بوطنه أو عشيرته أو ماله ويدعي أنه يكون بذلك مصدعفا كاذب في دعواه وعذره غير مقبول عند الله تعالى ولا عند رسوله ولا عند أهل العلم بشريعة الله فصل وأما المسألة السادسة وهي وجوب الهجرة وأنها باطية. فالدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها رواه أحمد وأبو داود وروى أبو يعلى عن أزهر بن راشد قال حدث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تستضيئوا بنار المشركين قال ابن كثير معناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم ولهذا روى أبو داود لا تتراء نارهما وفي حديث آخر من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر فأحسب بعضهم قتل بعضا فقال المسلمون كانوا أصحابنا هؤلاء مسلمون وأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية وقال الضحاك نزلت في أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا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 هل يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفار لأجل التجارة أم لا الجواب إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوال المشركين جاز له ذلك فقد سافر بعض الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه وغيره ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده وغيره وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم لم يجز له السفر إلى ديارهم كما نص على ذلك العلماء وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين فما كان ذريعة وسوبا إلى إسقاط ذلك لم يجز وأيضا فقد يجره ذلك إلى موافقتهم ورضاهم كما هو الواقع لكثير ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين المسألة الثانية هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفار وشعائر المشركين ظاهرة لأجل التجارة أم لا الجواب عن هذه المسألة والجواب عن التي قبلها سواء ولا فرق بين دار الحرب ودار الصلح فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيه لا يجوز السفر إليه المسألة الثالثة هل يفرق بين المدة القريبة مثل الشهر أو شهرين وبين المدة البعيدة الجواب لا فرق بين المدة القريبة والمدة البعيدة فكل بلد لا يقدر على إظهار دينه فيها ولا على عدم مولاة المشركين لا يجوز له المقام فيها ولا يوما واحدا إذا كان يقدر على الخروج منها انتهى وفي أجوبة أخرى ما قولكم في رجل دخل هذا الدين وأحبه ويحب من دخل فيه ويبغض الشرك وأهله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة الإسلام ويقاتلون أهله ويعتبر بأن ترك الوطن يشق عليه ولم يهاجر عنهم بهذه الآذار فهل سيكون مسلما هذا أم كافرا؟ الجواب أما الرجل الذي عرف التوحيد وآمن به وأحبه وأحب أهله وعرف الشرك وأبغض أهله ولكن أهل بلده على الكفر والشرك ولم يهاجر منه فهذا فيه تفصيل فإن كان يقدر على إظهار دينه عندهم ويتبرأ منهم وإما هم عليه من الدين ويظهر لهم كفرهم وعداوته لهم ولا يفتنونه عن دينه لأجل عشيرته أو ماله أو غير ذلك فهذا لا يحكم بكفره ولكنه إذا قدر على الهجرة ولم يهاجر ومات بين أظهر المشركين فنخاف أن يكون قد دخل في أهل هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم الآيتين فلم يعذل الله إلا من لم يستطع حيرة ولا يهتدون سبيلا ولكن قد أن يوجد اليوم من هو كذلك بل الغالب أن المشركين لا يدعونه بين أظهرهم بل إما قتلوه وإما أخرجوه وأما من ليس له عذر في ترك الهجرة وجلس بين أظهرهم وأظهر لهم أنه منهم وأن دينهم حق ودين الإسلام باطل فهذا كافر مرتد ولو عرف الدين بقلبه لأنه يمنعه عن الهجرة محبة الدنيا عن الآخرة وتكلم بكلام الكفر من غير إكراه فدخل في قوله ولكن من شرح الكفر صدراء هذا من جواب الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى وعفى عنهم وكما سئل عن أهل بلد بلغتهم هذه الدعوة وبعضهم يقول هذا الأمر حق ولا يغير منكر ولا أمر بمعروف وينكر على الموحدين إذا قالوا تبرأنا من دين الآباء والأجداد والذي يقول هذا الأمر زين لا يمكنه يقول جهارا أجابوا بأن أهل هذه القرية المذكورة إذا كانوا قد قامت عليهم الحجة التي يكفر من خالفها حكمه حكم الكافر والمسلم الذي بين أظهرهم ولا يمكنه إظهار دينه تجب عليه الهجرة إذا لم يكن ممن عذره الله فإن لم يهاجر فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال وفي هذه الأجوبة مسائل منها بيان المستضعف وأنه من الذين لا يستطيعون حيرة ولا يهتدون سبيلا وقد تقدم ذلك ومنها أن المسلم الذي لم يقدر على إظهار دينه واجبة عليه الهجرة ومنها صفة إظهار الدين وهو أن يصرح للكفار بكفرهم وعداوته لهم ولماهم عليه من الدين وقد تقدم أيضا ومنها بيان أنه إذا فعل ذلك أعني صرح لهم بكفرهم وأداوته لهم فإنهم لا يتركونه بين أظهرهم بل إما قتلوه أو أخرجوه قلت وقد أخبر الله بذلك عن جميع الكفار فقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو, أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولمسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد الآيتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة من سورة إبراهيم وقال تعالى إخبارا عن قوم شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين الآية الثامنة والثمانون من سورة الأعراف وقال تعالى إخبارا عن أصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم الآية وقوله يرجموكم أي يقتلوكم بالرجم وهذا الذي أخبر الله به وأشار إليه أئمة الإسلام وهو الواطع في هذه الأزمان فإن المرتدين بسبب الموالاة المشركين والدخول في طاعتهم لا يربون إلا بموافقهم على ذلك وإذا أنكره عليهم منكر آذوه أشد الأذى وأخرجوه من بين أظهرهم بل سعوا في قتله إن وجدوا إلى ذلك سبيلا والله المستعان الرسالة الثانية الدفاع عن أهل السنة والاتباع الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان وأزاح به شبهة أهل الزيغ والخذلان والصلاة والسلام على محمد حامل لواء الإيمان وماح الشرك والأوثان وعلى آله وأصحابه الذين صادموا أهل الردة بالحجة والبرهان والسيف والسنان وبعد فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وإن بعض حقوق الله على عباده كشف شبهات الزائفين وبيان إلحاد الملحدين والذب عن أئمة الدين وقد انتهى إلينا ورقة قد بيّن قائلها عن نفسه وكشف فيها عن انحرافه وخطأ حدسه شبه فيها على من لا بصيرة عنده وقد بلغني عن أناس أنهم أخذوها ومالوا إليها واستحسنوها وليس ذلك ببدع من الجاهلين لا سيما مع خفاء الحق وغربة الدين وقبول النفوس للباطل وميلها عن الحق المبين ولا سيما إن كان الذي ابداها منسوبا إلى العلم ويظن به دين فإن الأمر كما قال السلف احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون وهل تدري ما يهدم الإسلام يهدمه زلة العالم وجدال منافق بالقرآن وبهذه الشبه والخيالات والجهالات والضلالات عورضت النبوات واحتج أهلها بها على الرسالات كما أوضحت بذلك الآيات المحكمات قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الآية الثالثة والثمانون من سورة غافر وقال تعالى أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون الآية الثالثة من سورة المؤمنون وقال تعالى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 من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه المادة حداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن علي بن عتيق نواصل القراءة في موضوع الدفاع عن أهل السنة والاتباع فأخبر تعالى أنه جعل لكل نبي شياطين الإنس والجن يلقي بعضهم إلى بعض الأقوال المزخرفة أي المحسنة المزينة التي يحسبها الجاهل حقا فيغتر بها كما قال تعالى في المنافقين وان يقولوا تسمع لقولهم الآية الرابعة من سورة المنافقون ثم أخبر أن القلوب التي لا إيمان فيها تصدي إلى هذا الباطل أي تميل إليه وأنهم يرضونه أي يقتنعون به عن الحق ويؤثرونه عليه كما قال تعالى فرحوا بما عندهم من العلم الآية الثالثة والثمانون من سورة غافر ثم قال وليقترفوا ما هم مقترفون الآية الثالثة عشرة ومئة من سورة الأنعام أي أنهم إذا مالوا إلى شبهات أهل الباطل في الأقوال والأعمال والاعتقادات وكذلك ما يترتب على ذلك من شرور الدنيا والآخرة ولهذا قال وليقترفوا ما هم مقترفون ثم كأن النفوس اشتاقت إلى ما يخلصها من هذا الباطل وما يترتب عليه فقال أفغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل إليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين الآية الرابعة عشرة ومئة من سورة الأنعام ثم كأن قائلا قال وهل نحتاج الى غير هذا الكتاب فقال وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فلم يبق الا ان السواد ليس على ذلك فقال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله هي يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون وعلى حسب الاعراض عن الهدى والميل إلى شبهات الباطل يكون الضلال والخطأ من الأقوال والأفعال والعقائد فانظر إلى هذا المشبه وما في كلامه من أنواع الباطل فمن ذلك التناقض والكذب في البحث والذم لموصوف لا وجود له وتزكية الكفار وائمه الردة ومدحه لهم والخروج عما دل عليه القرآن والسنة وما عليه الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والخطأ في التعبير والضلال في الاستدلال وهذه رسالته مفصحة بذلك حيث قال أما بعد فيقول العبد الفقير المسترشد للعلم والعمل لا للمراء والجدل إني سائل عن مسألة عمت بها في وقتنا هذا البلوى والشكوى لعالم السر والنجوى والمسألة قد شاع خبرها وذا وامتلأت به الأسماء ونفرت منها القلوب والطباع وقد اتخذها الهمج والرعاع الذين لا يميزون بين الغث والسمين هي الدين بل عندهم هي أصل الدين وإذا قلت للقائل بهذا القول عما من أهل العلم نقلته فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فقل له يا مسكين اعلم أن الله حرم بعد الشرك القول عليه بلا علم فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من الآية التاسعة والستين بعد المئة من سورة البقرة والمسألة المشار إليها والمسؤول عنها هي التي غصت بها الخناجر وأسبلت على الخدود دموع المحاجر وهي قول الجهلة الطغام الذين هم كالهوام كل من أقام ببلدة وقد استولت عليها العساكر ولا عنها يهاجر فهو كافر فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كيف يكفر من قوى الله يقينه وثبته على دينه لأن العسكر في بل في بلده على رغمه بالسيف واللوه ولا بالرجوع عن دينه أمروه ولا على شيء مما يثلم دينه اكرهوه ولا فتنوه ومع ذلك فالله سبحانه قد قدم حرمة بني آدم على حرمته تعالى فأباحه ما حرمه عليه من أكل الميتة إذا خاف على نفسه الضرر والجوع وأباح الكفر إذا أكره عليه قال عز من قائل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية السادسة ومئة من سورة النحل قال المفسرون وهم الصدر الأول ومن على قولهم المعول نزلت في عمار بن ياسر أخذه المشركون فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فتركوه فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك يا عمار قال شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير قال كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان قال صلى الله عليه وسلم إن عادوا لك فعد لهم بما قلت قال ابن عباس هو من أكره على الكفر فتكلم بلسانه وخالف قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه لأن الله سبحانه إنما يؤاخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم فمن شرح بالكفر صدرا أي فتحه ووسعه وارتد عن الدين وطابت بالكفر نفسه فذلك الذي ندين الله بتكفيره وأما الذي هو مطمئن قلبه بالإيمان ولم يرتد عن دينه باق عليه مبغض لمن خالفه ما أجلسه في بلده إلا حماية نفسه وماله وولده مبغضا للعساكر صابرا على ما ينوبه من المهاون والخسائر هاجرا للمناهي عاملا بالأوامر فذاك والله هو المسلم الصابر المهاجر ومن كفر مسلما فهو كافر فنقول قد جعلت للعقلاء سبيلا إلى أن يضحكوا عليك لولا أن اللائق بمن سمع هذا الكلام أن يشتد بكاؤه ويعظم خوفه على دينه قال ابن القيم رحمه الله واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن فأما تناقضه فإنه ذكر أنه مسترشد سائل ثم ذهب يجيب بقوله فقل له إلى قوله فنقول ثم احتج وقرر وفرق وعذر فما بال السائل يجيب نفسه ومن تناقضه أنه ذكر اولا أن أهل الشرك وائمه الردة لا يكرهونه على شيء يتلم دينه ثم ذكر أنه يخسر معهم في قتال المسلمين فاتبع خسران دينه خسران دنياه نسأل الله العافية ومن تناقضه أنه ذكر أن العساكر لم يحملوه على فعل محرم ثم ذهب يذكر مسألة الإكراه آية النحل وحديث عمار حين تكلم بكلمة الكفر فيقال الذي لم يحمله المشركون على الردة لا حاجة به إلى ذكر هذه المسألة فهذا منه إقرار بأنه قال الكفر وفعله لكنه ادعى الإكراه عليه وسوف نبين أن عذره باطل وأن ما أفاد كلامه لازم له ومن تناقضه أيضا أنه ذكر أنه لا يكون كافرا إلا من طابت نفسه بالكفر وفتح صدره به وقد ذكر قبل ذلك أن الله أباح للإنسان الكفر إذا أكره عليه فيقال قاتلك الله يا بهيم إن كنت تزعم أنه لا يكفر إلا من شرح بالكفر صدره، فهل يقدر أحد أن يكره أحدا على تغيير العقيدة وأن يشرح صدره بالكفر وسوف نبين إن شاء الله أن الآية تدل على كفر من قال الكفر وفعله وإن كان يبغضه في الباطن ما لم يكن مكرها وأما إذا شرح صدره بالكفر وطابت نفسه به فذاك كافر مطلق مكرها أو غير مكره وهذا هو مدلول آية النحل وقصة عمار صريحة في ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى فهذا شيء من تناقضه وهو يدل على فساد مذهبه كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا من الآية الثانية والثمانين من سورة النساء وأما كذبه في البحث وذمه لموصوف لا وجود له فهو قوله إن هذه المسألة قد شاع خبرها وذاع ونفرت منها الطباع وأنها اتخذت أصل الدين وهي القول بأن كل من أقام ببلد وقد استولى عليها العساكر ولا عنها يهاجر فهو كافر فقد كذب وافترى فإن هذه المقالة التي ذكرها لا تعرف عند أحد من ائمه هذه الدعوة النجبية وهم الذين قصد مخالفتهم فيما يدعون إليه من معادات المشركين فإن أردت أن تغري الناس بافتراء الكذب كما صنع ائمتك فإنه لما بين الله هذا الدين في هذه الديار صار أعداؤه يصدون عنه بشبه ويضيفون إلى أهله من العيوب ما هو من أظهر الكذب صدق للناس عن سبيل الله، كقولهم إنهم يكفرون المسلمين، ويقتلون من لا يستحقون القتل، ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك، فإذا سمعه من جهل ماهم عليه، جعل يذمهم ويسبهم، وسبهم واقع على موصوف غير موجود. قال شيخ الإسلام نظير ما صرف الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ألا تعجبون من قريش يشتمون مذمما وأنا محمد كما تحكي الرافضة عن أهل السنة أنهم ناصبة وتحكي القدرية عنهم أنهم جبرية وتحكي الجهمية عنهم أنهم مشبهة ويحكي من خالف الحديث عن أهله أنهم حشوية إلى غير ذلك من الأسماء المكذوبة عليهم وأنا أذكر ما عليه أئمة هذه الدعوة النجدية ومن اختفى اثارهم ممن هداه الله في المسألة المشار إليها وأنه موافق لما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله وعمل الصحابة رضي الله عنهم فأقول لا يخلو من أقام ببلاد المشركين من ثلاثة أقسام أحدها أن يقيم عندهم رغبة واختيارا لصحبتهم فيرضى ما هم عليه من الدين أو يمدحه أو يرضيهم بعيب المسلمين أو يعاونهم على المسلمين بنفسه أو ماله أو لسانه فهذا عندهم كافر عدو لله ولرسوله لقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الآية الثامنة والعشرون من سورة آل عمران قال ابن جرير الطبري قد برئ من الله وبرئ الله منه لارتداده عن دينه ودخوله في الكفر ويأتي الكلام بتمامه إن شاء الله تعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم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 من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر الآيتان الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون من سورة محمد وفي السنن عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله وصح عن عبد الله بن عمر أنه قال من بنى بأرض المشركين فصنع يوزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة قال شيخ الإسلام وظاهر هذا أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر أنواع التي يكفر بها الرجل النوع الرابع من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرون لعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك وساعين في قتالهم ويعتذروا أن ترك وطنه يشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه فهذا أيضا كافر فإنه لو يأمرونه بتزويج امرأة أبيه ولا يمكنه ترك ذلك إلا بمخالفتهم فعلا وموافقته مع الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير فهذا أيضا كافر وهو ممن قال الله فيهم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتذلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا الآية الحادية والتسعون من سورة النساء القسم الثاني أن يقيم عندهم لأجل مال أو ولد أو بلاد وهو لا يظهر بينه مع قدرته على الهجرة ولا يعينهم على المسلمين بنفس ولا مال ولا لسان ولا يواليهم بقلبه ولا لسانه فهذا لا يكفرونه لأجل مجرد الجلوس ولكن يقولون إنه قد عصى الله ورسوله بترك الهجرة وإن كان مع ذلك يبغضهم في الباطن لقوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا قال ابن كثير رحمه الله ظالمي انفسهم اي بترك الهجره قالوا فيما كنتم اي لم مكثتم هنا وتركتم الهجره قال فهذه الآية عامة لكل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو مرتكب حراما بالإجماع وبنص الآية ثم ذكر ما تقدم من حديث سامره مرفوعا من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله رواه أبو داود وقال تعالى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 قال مجاهد نزلت عن قصة العباس وطلحه وامتناعهما من الهجرة وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالهجرة إلى المدينة فمنهم من يتعلق به أهله وولده يقولون ننشدك الله ألا تضيعنا فرق قلبه عليهم فيقيم عندهم فيدعو الهجرة فأنزل الله هذه الآية أي قل يا محمد للمتخلفين على الهجرة للمتخلفين عن الهجرة إن كان آباؤكم وذلك أنه لما نزلت الآية الأولى قال الذين أسلموا ولم يهاجروا إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت تجارتنا وحربت ديارنا وقطعنا أرحمنا فأنزل قل إن كان اباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أي تستطيبونها يعني القصور والمنازل أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي فانتظروا حتى يأتي الله بأمره قال عطاء بقضائه وقال مجاهد ومقاتل بفتح مكة وهذا أمر تهديد والله لا يهدي أي لا يوافق ولا يرشد القوم الفاسقين أي الخارجين عن الطاعة انتهى في تفسير البغوي رحمه الله وما من أحد يترك الهجرة إلا وهو يتعذر بشيء من هذه الثمانية وقد سد الله على الناس باب الاعتذار بها وجعل من ترك الهجرة لأجلها أو لأجل واحد منها فاسقا وإذا كانت مكه وهي أشرف بقاع الأرض قد أوجب الله الهجرة منها ولم يجعل محبتها عذرا فكيف بغيرها من البلدان فقد ظهر حينئذ أن اعتذار هذا المشبه بماله وولده قد سبقه إليه هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية وهذا مع أنه ضم إلى جلوسه معهم ما هو أعظم من ذلك من الثناء عليهم وإقامة الأعذار لموالاهم فالله المستعان القسم الثالث من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم وهو نوعان أحدهما أن لا يكون يظهر دينه فيتبرأ منهم وما هم عليه أحدهما أن يكون يظهر دينه فيتبرأ منهم وما هم عليه ويصرح لهم ببراءته منهم وأنهم ليسوا على حق وأنهم على الباطل وهذا هو إظهار الدين الذي لا تجب معه الهجرة كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد الآيات من الأولى إلى الثالثة من سورة الكافرون إلى آخر السورة فأمره أن يخاطبهم بأنهم كافرون وأنه لا يعبد معبوداتهم وأنهم بريئون من عبادة الله أي أنهم على الشرك وليسوا على التوحيد وأنه قد رضي بدينه الذي هو عليه وبرئ من دينهم الذي هم عليه وقال تعالى قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين الآيتان الرابعة والخامسة بعد المئة من سورة يونس فأمر نبيه أن يقول للناس إن شككتم في ديني الذي أنا عليه فأنا بريء من دينكم وقد أمرني ربي أن أكون من المؤمنين الذين هم أعداؤكم ونهاني أن أكون من المشركين الذين هم أولياؤكم فمن قال مثل ذلك للمشركين لم تجب عليه الهجرة وليس المراد بإظهار الدين أن يترك الإنسان يصلي ولا يقال له أعبد الأوثان فإن اليهود والنصارى لا ينهون من صلى في بلدانهم ولا يكرهون الناس على أنهم يعبدون الأوثان فعلى قول هؤلاء الجهلة لا تجب الهجرة على أحد ويبطل حكمها والمقصود أن إظهار الدين هو التصريح للكفار بالعداوة كما احتج خالد على مجاعة بأنه سكت ولم يظهر البراءة كما أظهرها ثمامة وليشكري والقصة معروفة في السير. فما لم يحصل التصريح للمشركين بالبراءة منهم ومن دينهم لم يكن اظهار الدين حاصلا ثانيهما اي يقيم عندهم مستضعفا وقد بيّن الله الاستضعاف في كتابه فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يحتدون سبيلا الآية الثامنة والتسعون من سورة النساء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 فذكر في الآية الأولى حالهم وهي العجز عن الخروج وعدم دلالة الطريق وذكر في الآية الثانية ما قالهم وهو أنهم يسألون الله أن يخرجهم من بلاد الشرك الظالم أهلها يجعل لهم وليا يتولاهم ونصيرا ينصرهم فمن كانت تلك حاله وهذا مقاله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا الآية التاسعة والتسعون من سورة النساء فقد ظهر ما عليه أئمة هذه الدعوة النجدية لا ما ينسبه إليهم هذا المشبه المفتري وحينئذ يتبين سوء حاله ودخوله في المذمومين الضالين وذلك لموالاتهم أهل الكفر والذب عنهم ومدحهم بالكذب وتحامله على من وحد الله وتبرأ من المشركين وصارحهم بالعداوة وسلك ما ذكره الله عن إبراهيم وإخوانه من المرسلين حيث يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الايه الرابعه من سوره الممتحنه فهذا هو الذي نفر منهم طبعه وقلبه كما قال تعالى واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون الآية الخامسة والأربعون من سورة الزمر وقال ابن القيم وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان بل ينظرون إليك شزرا مثلما نظر التيوس إلى عصي الجاني، وإذا ذكرت بمدحه شركا لهم يتباشرون تباشر الفرحان والله ما شموا روائح دينه يا زكمة أعيد طبيب زماني فأما تذكية الكفار وأئمة الردة ومدحه لهم فقوله إنهم ما أمروا واحدا برجوع عن دينه ولا حملوه على ما يسلم دينه ولا فتنوه فنقول أما من كان دينه بحواه وانقياده لأهل الكفر ولأهل الإسلام سواء واعانه الطائفتين سواء عنده فهو إم ان إن أسلم أهل بلاده أسلم وإن ارتدوا ارتد كالذين قال الله فيهم ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يثيرا الآية الرابعة عشر من سورة الأحزاب فهذا لا يعرض له أهل الشرك ولا إمة الردة كما وقع لهذا المشبه وأمثاله فإنه في وقت إقامة الله لهذا الدين انقاد لأهله ودخل معهم فلما تولت الطائفة الخارجة على الإسلام صار عند خرشد يصبحه بالخير ويمسيه كما هو معروف من حاله فمن كان دينه بهذه المثابة فأي طريق لأهل الباطل تركها إليه أما من كان دينه الإسلام المبني على صرف جميع العبادات لله ونفي الشرك وبغضه وبغض أهله ومعادتهم ومقاطعتهم، فهذا لا يتركه أهل الكفر على دينه مع القدرة عليه، كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن سطعوا. من الآية السابعة عشرة ومئتين من سورة البقرة. وكما أخبر الله بذلك عن أصحاب أهل الكهف، حيث قال. إنهم إي يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا ابدا الآية العشرون من سورة الكهف بل أخبر الله بذلك عن جميع الكفار حيث يقول وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم الآية وهي الآية الثالثة عشر من سورة إبراهيم وقال قوم شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو تعودن في ملتنا من الآية الثامنة والثمانين من سورة الأعراف وكذلك قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي فلذلك أخرجوه من مكة إلى الطائف ثم هاجر إلى المدينة بعدما هاجر طائفة من أصحابه إلى الحبشة مرتين وحينئذ تبين ضلال هذا القائل فإنه أتى على أهل الباطل بالكذب ومدحهم بما يعلم بالضرورة أنه باطل فإنه قد علم ما هم عليه من أنواع الكفر وما هو الذي جاء بهم إلى هذه الجهات وأنهم سعوا في زوال هذا الدين ونقلوا ائمه أهله وقتلوا كثيرا من أهل العلم والدين لما لم يوافقوهم على الردة ويدخلوا في دينهم الباطل كالذين قال الله فيهم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم الآية الحادية والعشرون من سورة آل عمران فما أشبه حالهم بما ذكر الله في هذه الآية وأما قوله إن الله قدم حرمة بني آدم على حرمته حيث إباحة الميتة فعبارة ركيكة لم يتأدب قائلها مع رب العزة والجلال سبحانه وتعالى وذلك أن الله سبحانه حرم الميتة على عباده في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة الآية الثالثة من سورة المائدة قال ابن كثير وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة ولا الضياد ومذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن انتهى فظهر أن تحريم الميتة إنما هو حفظ لابن آدم عما يضره فكيف يقال إن المنع من الميتة لحرمة الله تعالى وتقدس وأيضا فهي خطأ من جهة المعنى فإنها صريحة بإباحة الميتة بمجرد خوف الضرر لا لمجرد خوفه قال الله تعالى فمن اضطر في مخفصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم وقال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فشرط بعد حصول الضرر الا يكون المتناول باغيا ولا عاديا والفرق بين الحالين لا يخفى على ذي عين ثم يقال أيضا وهل في إباحة الميتة للمضطر ما يدل على جواز ردة اختيارا وهل هذا إلا كقياس تزوج الأخت والبنت بإباحة تزوج الحر المملوك عند خوف العنت وعدم الطول فقد زاد هذا المشبه على قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الرباء من الآية الخامسة والسبعين ومئتين من سورة البقرة وأما خروجه عما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة وما عليه الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم فقوله فمن شرح بالكفر صدرا أي فتحه ووسعه وارتد عن الدين وطابت نفسه بالكفر فذلك الذي ندين الله بتكفيره هذه عبارته وصريحها من قال الكفر أو فعله لا يكون كافرا وأنه لا يكفر إلا من فتح صدره للكفر ووسعه وهذه معارضة لصريح المعقول وصحيح المنقول وسلوك سبيل غير سبيل المؤمنين فإن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة قد اتفقت على أن من قال الكفر أو فعله كفر ولا يشترط في ذلك إن شراح الصدر بالكفر ولا يستثنى من ذلك إلا المكره وأما من شرح بالكفر صدرا أي فتحه ووسعه وطابت نفسه به ورضي. فهذا كافر عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يتلفظ بذلك لسانه ولا فعله بجوارحه هذا هو المعلوم بدلالة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ونبين ذلك بوجوه الوجه الأول قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان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 والجزاء والجواب لهم وعيد شديد دل عليه هذا فيكون التقدير من كفر بالله من بعد إيمانه فلهم وعيد شديد إلا من أكره ومن المعلوم أن الاكراه لا يكون إلا على قول أو فعل لا يكون على انشراح صدر وعقيدة ثم قال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولما كان الإكراه على شرح الصدر ممتنعا لم يستثن فيه كما استثني فيما قبله وما نقله هذا المشبه مما جرى لعمار ظاهر في أنهم أكرهوه على قول بلسانه فإن فيه أنهم لم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير وقال عمار ما تركت حتى نلت منك وأن الله أنزل في ذلك من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية كل هذا يدل على أن القول يكفر وإن لم ينشرح الصدف ما لم يكن الرجل مكرها عليه وهذا ما ذكره عن ابن عباس من أكره على الكفر فتكلم بلسانه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 الآية الثامنة والعشرون من سورة آل عمران قال ابن جرير هذا نهي من الله للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين اعوانا وأنصارا ومعنى ذلك لا يتخذ المؤمنون الكافرين ظهرا وأنصارا اي يوالونهم على دينهم ويظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين ويدلونهم على عوراتهم فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر إلا أن تتقوا منهم تقاه إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهرون لهم الولاية بألسنتكم ولا تتابعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم ثم روي عن السدي قال أولياء يوالونهم في دينهم ويظهرونهم على عورات المؤمنين فمن فعل ذلك فهو مشرك فقد برئ من الله إلا أن يتقي منهم تقاه وعن عكرمة إلا أن تتقوا منهم تقاه قال ما لم يهرق دم مسلم وما لم يستحل ماله وعن أبي العالية التقاه باللسان وليس بالعمل وعن الضحاك التقاه باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو لله معصية فتكلم مخافة على نفسه فلا إثم عليه إنما التقاه باللسان وعلى ابن عباس في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه التقاه باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو لله معصية فتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلك لا يضره إنما التقيية باللسان انتهى فقد صرح أن من ظاهرهم ودلهم على عورات المسلمين فقد ارتد عن الإسلام ودخل في الكفر إن كان يقر بكفرهم ويعتقله فكيف إذا كان مع ذلك يذب عنهم ويمدحهم بالكذب وتأمل قوله ويظهرون لهم الولاية بألفنتهم ولا يتابعونهم على ما هم عليه من الكفر ولا يعينونهم على مسلم وكذلك ما ذكر عن السدي أن من دلهم على عورات المؤمنين فهو مشرك وعن عكلمة أن التقات وإن أبيحت باللسان عند الإطراف فإذا أفضت إلى سفك دم مسلم واستحلال ماله لم تبح وكذلك كلام ابن عباس والضحاق وغيرهما من أن المراد من قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه أي يحمل الرجل على أن يتكلم بما هو معصية الله فمباح له وأما العمل فلم يروه داخلا في ذلك حتى عند الاكراه فدل كلامهم على ثلاثة أمور الأول أن يحمل الإنسان أي يكره ويلزم الثاني أنه عند ذلك لا يباح له إلا الكلام لا الفعل الثالث أنه إذا أكره وتكلم فلا بد من طمأنينة القلب بالإيمان ومفهوم ذلك أنه إذا تكلم بالكفر من غير إكراه كفر وإن كان قلبه مطمئن بالإيمان كما أن من شرح بالكفر صدرا كفر وإن لم يتكلم وسيأتي إن شاء الله معنى الاكراه فإن كانت هذه الطائفة الكافرة قد جاءت لهدم المساجد وبناء المشاهد وقتل الموحدين وابقاء المفسدين فمن تبعهم على ذلك وصار جندا لهم فيه يخسر معهم في ذلك افلا يكون هذا من أظهر المتابعة على الكفر وأكبر الإعانة على المسلمين والمقصود أن هذا الإمام ذكر أن هذه رده عن الإسلام ولم يشترط انشراح الصدر مع ذلك الكفر وأفاد كلام ابن عباس أن قوله إلا أن تتقو منهم تقاه كقوله إلا من أكره من فضلك تابع بقية المال الأمر الثالث قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الآيتان الخامسة والستون والسادسة والستون من سورة التوبة وسبب نزولها أن الناس قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعضهم يعتذر فأنزل الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهؤلاء قد كفرهم الله بهذه المقالة ولم يتوقف كفرهم على عقيدة القلب الوجه الرابع قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم الآية الرابعة والسبعون من سورة التوبة ذكر أنها نزلت في رجل قال إن كان محمد صادقا فنحن أشر من الحمير فكفره الله بهذه المقالة وسماها كلمة الكفر أي من قالها كفر ولا يشترط في كفره انشراح الصدر بالكفر الوجه الخامس قوله تعالى إخبارا عن الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية الثانية ومئة من سورة البقرة استدل بها العلماء على كفر من تعلم السحر وعمل به وإن اعتقد بطلانه الوجه السادس قوله وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا في خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون الآية الخامسة من سورة الرعد فقد بين أن من أنكر البعث بلسانه فقد كفر بربه واستحق الخلود في النار سواء اعتقد ذلك بقلبه أو لم يعتقده الوجه السابع قوله وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر الآية الثانية عشرة من سورة التوبة فهذه الآية تدل على أن من نقض عهده وطعن في دين الإسلام فهو من آئمة الكفر ولا يشترط في ذلك الاطلاع على قلبه وإن شرح بالكفر صدرا الوجه الثامن ما رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن البراء قال لقيت خالي أبا برده ومعه الراية فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه من حديث معاوية بن مره عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل أعرس لامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله وقد نص أحمد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم قال يقتل ويدخل ماله في بيت المال وهذا ظاهر في أن من ظهر منه استحلال محارم الله كفر وقتل ولا يشترط في ذلك انشراح صدره بالكفر وحتى الإجماع على ذلك كثير منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الوجه التاسع أنها لما وقعت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وافترق أهلها في ردتهم أجمع أصحابه على كفرهم وقتالهم ولم يفرقوا بين من كره ذلك في الباطن أو رضي، إلا من ظهرت منه البراءة منهم بل لما ادعى بعضهم أنه على إسلام اكذبوه في دعوة الوجه العاشر القصة التي وقعت في زمن الصحابة وهي أن بقايا بني حنيفة لما رجعوا إلى الإسلام تبرأوا من مسيلمة وأقروا بكذبه انتقلوا إلى الكوفة فمر بعض المسلمين بمسجدهم فسمع منهم كلاما معناه أن مسيلمة على حق وهم جماعة كثيرون لكن الساكت لم ينكر على المتكلم فرفع أمرهم إلى ابن مسعود فجمع من كان عنده من الصحابة فاستشارهم هل يقتلهم؟ وإن تابوا أو يستتيبهم فأشار بعضهم بقتلهم بغير استثابة وأشار بعضهم باستثابتهم فاستثاب بعضهم وقتل بعضهم من غير استثابة فنقول هل لا سأل الصحابة هؤلاء عن عقيدتهم وهل كانت قلوبهم مطمئنة بالإيمان أو منشريحة بالكفر بل قد علموا من دين نبيهم أن من قال الكفر أو فعله أو رضي به مختارا كفر وإن كان مع ذلك يبغض بقلبه وبهذا تبعهم على ذلك علماء السنة والحديث وذكر ذلك في كتبهم حيث قالوا إن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه إما نطقا وإما فعلا وإما اعتقادا فقرروا أن من قال الكفر كفر وإن لم يعتقده ولم يعمل به إذا لم يكن مكرها وكذلك إذا فعل الكفر كفر، وإلا لم يعتقده ولا نطق به. وكذلك إذا شرح بالكفر صدره، أي فتحه ووسعه، وإلا لم ينطق بذلك ولم يعمل به. وهذا معلوم قطعا من كتبهم، ومن له ممارسة في العلم فلا بد أن يكون قد بلغ طائفة من ذلك. فقول هذا الرجل إنه لا يكفر إلا من شرح بالكفر صدره يدل على وفور جهله. بل على سخافة عقله يدل على ذلك قوله وأما الذي هو مطمئن قلبه بالإيمان لم يرتد عن دينه باق عليه مبغضا لمن خالفه ما أجلسه في بلده إلا حماية لنفسه وماله وولده وقوله مطمئن قلبه بالإيمان كلام من لا يدري ما يقول وذلك أنه يظن أنه إذا قال الكفر أو فعله اختيارا ينفعه طمأنينة قلبه بالإيمان وقد قدمنا فساد هذا القول وأن المتكلم بالكفر أو الفاعل له لا ينفعه طمأنينة قلبه بالإيمان إلا حيث كان مكرحا على ذلك وأن الإكراه يتعلق بالقول لا بالعقيدة فإن قيل ما الإكراه الذي يبيح التكلم بالكفر ما هو الجواب فالجواب أن نقول السبب الذي نزلت فيه الآية هو أظهر ما فسر به الإكراه قال البغوي رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه من الآية السادسة ومئة من سورة النحل في عمار وذلك أن المشركين أخذوه وأباه ياسرا وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما يعذبونهم فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين ووجئ قبولها بحربة فقتلت وقتل زوجها ياسر وهما أول قتيلين في الإسلام وأما عمار فاعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها وغطوه في بئر ميمون قالوا له كفر بمحمد فتابعهم على ذلك وقلبه كاره فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمارا كفر قال كلا إن عمارا ملئا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله نلت منك وذكرت آلهتهم بخير قال وكيف وجدت قلبك قال مطمئنا بالإيمان فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه وقال له إن عادوا لك فعد بما قلت فنزلت هذه الآية وعم مقاتل أنها نزلت في مملوك أكرهه سيده على الكفر انتهى فمن حصل عليه ما حصل على هؤلاء أبيح له ما أبيح لهم فإن عمارا لم يتكلم بالكفر إلا بعدما قتلوا أباه وأمه وبعدما ضربوا وغطوه في البئر وكذلك الذين أدركهم المشركون وكذلك المملوك الذي أكرهه سيده وغيرهم ممن ذكر السلف عند هذه الآية كلهم لم يتكلموا بالكفر إلا بعد ضرب أو تهديد ولهذا لم اعتذر بعضهم على مسألة الفتنة من الإمام أحمد بحديث عمار قال لهم الإمام أحمد رحمه الله إن عمار ضربوه وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف بالثلاف المكره عليه فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها فإن أحمد قد نص في غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قيد ولا يكون الكلام اكراها وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها فذاقها يمسكه فلها أن ترجع بناء على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها فعلى خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراه ولفظه في موضع آخر أنه أكرهها، ومثل هذا لا يكون إكرهًا على الكفر، فإن الكثير إذا خشي من الكفار أن لا يزوجوه يزوجه يحولوا بينه وبين امرأته لم يب لم يبح له التكلم بكلمة الكفر. انتهى. ومثله كثير في كلام غيره، وإذا تبين ذلك فقد تقدم أن مظاهرة المشركين. ودلالتهم ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان أو رضي بما هم عليه كل هذه مكفرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور فهو مرتد وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين وقد تقدم ذلك في غير موضع وإنما كررنا لعموم الجهل به وشدة الحاجة إلى معرفته وأما قوله مبغضا لمن خالفه فإن أراد الذين خالفوه فعادوا المسركين لما ولاهم وجاهدوهم لما صاحبهم كما هو ظاهر ورقته وقد صرح بزندقته يشهد على ذلك قوله مبغضا للعساكر وأيضا فإنه لما تحامل على أهل التوحيد الذين خالفوه وجعل يمدح أهل الكفر والفساد تبين لنا أن ما ادعاه من بغضهم كلب فإن البغض الذي لا تقارنه العداوة الظاهرة لا تنفع وأيضا فكيف يتصوروا أن يكون يبغضهم من هو يصفهم بأنهم لا يأمرون بالرجوع عن الدين ولا يحملون على شيء كيف يجتمع المدح مع البغض وأيضا فكما أن بغض المشركين يستلزم عداوتهم فكذلك محبة المسلمين تستلزم والاتهم فإن وجود العيد لهم والتتبع عليهم بالكذب يدل على شدة عداوتهم وقد قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله من الآية الحادية والثلاثون من سورة ألي عمران وقال ابن القيم رحمه الله تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان وأما اعتذاره بما ليس عذرا فقوله ما أجلسه في بلده إلا حماية نفسه وماله وولده فنقول أولا إذا كان قد ذكر أن الله قد قوى يقينه وثبته على دينه وأن الكفار ما حملوه على ما يثلم دينه وأنه هاجر للمناهي عامل بالأوامر فلا حاجة له إلى هذا الاعتذار فإن من كانت هذه حاله فقد حل في أعلى رتبة من الدين أعلى بألف وإنما يحتاج إلى ذلك من عرف أن الجلوس عندهم قدح في دينه وضعف قدح في دينه وضعف في يقينه فإنما حمله عليه هذا الاعذار وقد بينا فيما تقدم أن الله سد على المخلوق باب الاعتذار بالثمانية المذكورة في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين من الآية الرابعة والعشرين من سورة التوبة وأن المسلم إذا جلس عند المشركين لأجل هذه الثمانية من غير أن يصدر منه شيء من المكفرات فقد سماه الله فاسقا وعما إذا صدر منهم مكفر فإنه يحكم عليه به ويقال ثانيا إذا كان قد قام الدليل على وجوب الهجرة وأنها لا تنقطع حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فمتى يحصل العمل بهذا الفرض ومتى يوجد القيام بهذا الواجب وإذا لم تجب الهجرة عن مكان الاتراك الذين قد شاع كفرهم وتنوع فسادهم في الأرض فكونها لا تجب عن أماكن غيرهم بطريق الأولى فمضمون كلام هذا المشبه إسقاط هذا الواجب وأما قوله صابرا على ما ينوبه من الخسائر فنقول مأزور غير مأجور فإن الصبر المحمود هو الصبر على طاعة الله وعن معاصيه وعلى أقضيته وأقداره ومن صبر على الخسائر لاهل الباطل في إطفاء نور الله وإشاعة المنكرات فقد صبر على طاعة الشيطان وسخط الرحمن بهدم الإسلام والإيمان وأما تسميته من فعل ذلك مسلما صابرا مهاجرا فهذا مغالطة من القول فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والصابر من صبر على طاعة ربه والمهاجر من حجر ما نهى الله عنه وإن كنت تسمي من أقام عند المشركين مسلما صابرا مهاجرا والله قد سماه فاسقا ظالما لنفسه وذلك في آية سورة التوبة وآية سورة النساء كما تقدم أترى أن تكون الصادق لا كلام الله أم بالعكس بل قد كذبت وضللت فمن أصدق من الله حديثا فيا ويلك ما أجرأك على الله وأشد جهالتك بكتاب الله وأعظم مخالفتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان الله قد سمى من خرج من بلاده مهاجرا إلى الله ورسوله وأنت تقول من أقام عند المشركين فهو المهاجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ومن أعظم ما نهى الله عنه القعود عند المشركين وأنت تقول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 ثم إنه طلب في آخر نسخته مما وقف عليها أن يبين له الحق وأنما ذكره أباطيل وأضاليل فنقول قد ظهر بعض ما فيها من الأباطيل والأضاليل فالواجب الرجوع إلى الإسلام والإيمان والتوبة إلى عالم السر والإعلان والعزم على عداوة أهل الكفر والفسوق والعصيان وموالاة أهل السنة والقرآن ومراجعة ما انزل الله على سيد ولد عدنان وليس بعده الا المكابره والعناد والخذلان وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى والله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان وقد قال تعالى قل فاتوا بكتاب من عند الله هو احدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين الآيتان التاسعة والأربعون والخمسون من سورة القصد ومما يجب على الإنسان أن يحذره ويخاف منه رد الحق بعد ظهوره فإن صاحبه على خطر من تقلب القلب كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذوهم في طغيانهم يعمهون الآية العاشرة ومئة من سورة الأنعام اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسراثيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاو الى صراط مستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم استفتحوا بهذا في صلاة الليل وهو من أنفع الأدعية وأجمعها صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم قال مؤلفها وكان الفراغ منه في ربيع الأول سنة إحدى وستين ومائتين وألف قاله جامعه حمد ابن علي ابن محمد ابن عتيق ابن راشد ابن حميضة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه الرسالة الثالثة الفرق المبين بين مذهب السلف وابن سبعين وإخوانه الاتحادية الملحدين الحمد لله على إعانته وتسديده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عاد كل مشرك ودان بابطال تنديده صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد خير خلقه وأفضل عبيده المبعوث بالدعوة إلى دين ربه وبيان توحيده أما بعد فإنه قد وصل إلينا رسالة من بعض الإخوان من أهل القصيم ذكر أنه ألقى إليه ما فيها بعض الملحدين أن الإمام أحمد ومالكا والشافعي وأبا حنيفة والعلماء مثلهم تكلموا في الصفات كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني كلهم خاضوا في الصفات فلا إمة الأربعة قالوا سميع بصير غفور رحيم لأنهم يقولون ذلك وكلهم أطلقوا أن لله صفات مشابهة لصفات العبد لأن العبد يسمى سميعا بصيرا حليما عليما فإذا قلتم إنهم في القول سواء فكيف وجه تبديعهم وتضليلهم وتكفيرهم وقد وصف الله بما وصف به نفسه فإن ابن عربي والإمام أحمد كلهم مسلمون يقتدى بهؤلاء مثل ما يقتدى بهؤلاء وما الحكم في هذا القائل والحديث الذي يروى عن أبي هريرة إن الله لما خلق الخلق أخذت الرحم بحقه فقال ما فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة وهل صح أنه قال خلق آدم على صورته وهل يفسر العجب بالرضا فنقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الآية الثانية والثلاثون من سورة البقرة مورد هذا السؤال إما أن يكون من أبله الناس وأشدهم بلاده فكأنه لا شعور له بالمحسوسات فإن الفرق بين ما عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم والائمه الأربعة وإخوانهم وما عليه ابن عربي وابن الفارض والتلمساني وابن سبعين وأتباعهم أمر معلوم عندما قرأ القرآن ودخل في قلبه الإيمان فإما أن يكون هذا المورد من جنس الانعام السارحة أو يكون من أتباع ابن عربي وإخوانه من أهل وحدة الوجود وأراد التلبيس على خفافيش البصائر فينبغي بيان ما عليه الطائفتان فعلم أن الذي عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم ولا إمة الأربعة وجميع أهل السنة والجماعة في جميع الأمصار والأقطار أنهم يعتقدون ما دل عليه الكتاب والسنة من اسماء الرب تعالى وأفعاله ويثبتونه لله على ما يليق بجلاله ما اعتقادهم أنه دال على معان كاملة ثابتة في نفس الأمر من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يعتقدون أن الله لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فمن شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها ويعتقدون أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وأن العرش فوق جميع المخلوقات ويؤمنون بعموم مشيئة الرب وسبق قضائه وقدره وأن جميع ما في الكون من خير وشر كله بقضاء الله وقدره وداخل تحت مشيئته الكونية القدرية وأنه أمر بالإيمان به وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحب الإيمان والمؤمنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ونحو ذلك ويبغض الكفر والمعاصي وينهى عنها ورتب على ذلك الثواب والعقاب وهذا حاصل معتقد أهل السنة والجماعة وهم الفرقه الناجية وهم أهل الصراط المستقيم وأما من خالفهم من أهل البدع والضلالات فلهم أهواء مختلفة واراء متشتتة وهي التي قال الله فيها ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية الثالثة والخمسون ومائة من سورة الأنعام والكلام الآن فيما عليه أهل وحدة الوجود كابن عربي وابن الفارض والتمساني وإخوانهم لأنه تضمنه السؤال فنقول مذهب هذه الطائفة الملعونة أن الرب تعالى وتقدس هو عين وجود السماوات والأرض والجبال والبحار وجميع الموجودات هي عين الرب عندهم فليس عندهم رب وعبد ولا خالق ومخلوق قد قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى فالقوم ما صانوه عن, عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيواني لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان وكذلك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بل عين الغوي الزاني، والكفر عندهم هدى ولو أنه دين المجوس وعابد الأوثان قالوا وما عبدوا سواه وإنما ضلوا بما خصوا من الأعيان ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفران قالوا ولم يكن كافرا في قوله انا ربكم فرعون ذو الطغيان بل كان حقا قوله اذ كان عين الحق مطلعا بهذا الشان قالوا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل للخوران إلا على من كان ليس بعابد معهم وأصبح ضيق الاعطاني ولقد رأى إبليس عارفهم فأهوى بالسجود حوى ذي الخضعان قالوا له ماذا صنعت فقال هل غير الإله وأنتم عميان ما ثم غير فاسجدوا إن شئتموا للشمس والأصنام والشيطان فالكل عين الله عند محقق والكل معبود, معبود لذي العرفان هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللهم ذا السبحان واحتج من بالقرآن عليهم شخص فقالوا الشرك في القرآن تالله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان فلينظر اللبيب إلى ما قاله هؤلاء من الكفر العظيم من كونهم يقولون إن ربهم هو المطعوم والملبوس والمشموم والمنكوح والمذبوح ونحو ذلك تعالى الله وتقدس وإن الكفر هو الهدى وإن المجوس إنما عبد الله وإنما ضل من ضل بتخصيصه عبادته ببعض المخلوقات ولا يكون موحدا عندهم إلا من عبد جميع الموجودات ومن قولهم إن فرعون صادق في قوله أن ربكم الأعلى وإن موسى إنما أنكر على من ترك عبادة العجل وأنكر على هارون إنكاره عليهم وكذلك لما سجد بعض أعيانهم للشيطان وقال له بعضهم كيف تسجد له؟ أجاب بأنه عين الإله، وأن من سجد للشمس والأوثان والشيطان فقد سجد لله، ويقولون إن جميع ما في الوجود من الكلام هو عين كلام الله، فجميع الأغاني والأشعار والسباب كله كلام الله، كما قال بعضهم وكل كلام في الوجود وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نتره ونظامه، ويقول إن القرآن كله شرك. لأنه يفرق بين الخالق والمخلوق والعابد والمعبود فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا تعال الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وإذا تبين ذلك فمن لم يعرف الفرق بين هؤلاء وما ذهبوا إليه وما يقولون في رب العزة والجلال وبين ما يقوله رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه التابعون لهم فلا حيلة فيه فقول هذا الملبس ابن عربي وأتباعه مسلمون والإمام أحمد وأتباعه مسلمون يقتدى بهؤلاء مثل ما يقتدى بهؤلاء من أعظم الزور وأقبح الحجور فإن الفرق بين الطائفتين والمقالتين أبعد مما بين المشرق والمغرب قد قال الله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المستقين كالفجار الآيه 28 من سوره صاد وقال تعالى افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون الايه 35 و36 من سوره القلم وقال تعالى كان كان فاسقا لا يستوون؟ الثامنة من سورة السجدة وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون الآية الثامنة والخمسون من سورة غافر ونحو ذلك في القرآن كثير وأما قول هذا الزائض إن الآئمة الأربعة خاضوا في الصفات فقد كذب في ذلك وافترى فإن الله قد زم الخوض وأهله قال تعالى وخدتم كالذي خاضوا الآية التاسعة والستون من سورة التوبة وقال تعالى عن الكفار وكنا نخوض مع الخائضين الآية الخامسة والأربعون من سورة المدثر وقال تعالى أذرهم يخوضوا ويلعبوا من الآية الثالثة والثمانين من سورة الزخرف وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآية من الآية الثامنة والستين من سورة الأنعام في مواضع من كتابه ولا إمة الأربعة إنما تكلموا في صفات الرب تعالى بإثباتها وإمرارها كما جاءت واعتقاد دلاله النصوص على معان عظيمة تليق بجلال الرب وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فمن سمى هذا خوضا فهو من أعظم الملبسين ومن أكبر المفترين وقول هذا المفتري إن كلام الأئمة يشبه كلام ابن عربي كذب ظاهر يعرفه كل مؤمن وأما قوله إنهم أطلقوا أن لله صفات مشابهة لصفات العبد لأن الله سمى نفسه سميعا بصيرا رحيما عليما حليما وسمى بعض خلقه بذلك فهذا من أعظم التلبيس لوجهين الأول أنه كذب, كذب على أنه كذب على السلف والأئمة فإنهم لم يقولوا إن أسماء الرب تشبه اسماء الخلق الثاني أنه إذا قيل إن الله سميع بصير عليم حليم وقيل في بعض المخلوقين مثل ذلك لم يلزم أن يكون الرب مشابه لخلقه ولا أن أسماءه وصفاته مشابهة لأسماء خلقه وصفاتهم فليس الرحيم كالرحيم ولا الحليم كالحليم ولا البصير كالبصير وكذلك ليس العلم كالعلم ولا السمع كالسمع ولا الحلم كالحلم ولا البصر كالبصر فمن قال إن علم الرب وحلمه وسمعه وبصره كعلم العبد وحلمه وسمعه وبصره فهو كافر بالله العظيم بلا ريب بل علم الرب تعالى وحلمه وسمعه وبصره وجميع صفاته كاملة مبرأة من جميع العيوب والنقائص منزهة عن ذلك ولا يعلم كيف هو إلا هو وعلم الكيفية ممتنع على جميع الخلق كما قال أعلم الخلق به سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك وأما المخلوق فهو ناقص ذاته وصفاته وافعاله كلها ناقصة ويتطرق إليها العدل ويجوز عليها العدم بخلاف صفات الرب سبحانه وبحمده ولا يلزم من اتفاقه للتسمية على اتفاقه في الحقيقة والمسمى وهذا هو الفرقان المبين بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعه والضلاله فإن أهل البدع لما لم يفهموا من أسماء الرب وصفاته إلا ما يليق بالمخلوق وظنوا أنهم إذا أثبتوا لله سمعا وبصرا وقدره وحلما ذلك يلزم منه مشابه بين الخالق والمخلوق تعالى الله وتقدس فعند ذلك ذهبوا إلى تحريف النصوص وتاويلها ونفي ما دلت عليه مما يليق بالرب تعالى فاول مذهبهم تشبيه وتمثيل واخره تحريف وتعطيل وام اهل السنه والجماعه فقالوا نثبت لله ما اثبته لنفسه أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أن ما تقادهم يثبت لل... أن ما يثبت ان ما يثبت لله لا يشبه ما يثبت لخلقه لأنهم عرفوا كيفية المخلوق فعرفوا كيفية صفاته والرب يتعالى ويتقدس أن أن يعلم أحد كيفية ذاته وصفاته ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله وقبله ربيعة ويروى عن أم سلمة رضي الله عنها الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأما قوله إذا قلتم إنهم في القول سوا فما وجه تبديعهم وتكفيرهم وتضليلهم فنقول معاذ الله أن نقول إنهم سواء بل بينهم من الفرق أبعد مما بين السماء والأرض كما قال ابن القيم رحمه الله والله ما السويا ولا يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغرباني ولا يقول إن قول أهل السنة والجماعة كقول ابن عربي وأصحابه أهل وحدة الوجود إلا من يقول إن قول موسى وقول فرعون العين سواء وما عليه أبو جهل وإخوانه نظير ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه سبحانك هذا بهتان عظيم وأما قوله ما وجه تبديعهم وتكفيرهم فنقول قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الآيات الثالثة والسبعون من سورة المائدة. وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، هيا أمركم بعد إذ أنتم بعد إذ أنتم مسلمون. الآية الثمانون من سورة آل عمران. وقد تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. في موضعين من كتابه فإن كان الله قد كفر من قال إن الله هو المسيح ابن مريم ومن قال إن الله ثالث ثلاثة ومن اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فكيف لا يكفر من جعل جميع المخلوقات أربابا وقال إن كل مخلوق هو الله حتى يسجد للشمس ويقول إن المشركين إنما عبدوا الله ويقول إن المخلوقات التي يستحى من ذكرها هي الله يا لله للعجب فلقد أحسن من قال من السلف إن كفر هؤلاء أغلب من كفر اليهود والنصارى قد قال ابن القيم رحمه الله تعالى حاش النصارى أن يكونوا مثلهم وهم الحمير وعمة الكفران هم خصصوه بالمسيح وأمنه وأولئ ما طانوه عن حيوانه وأما الحديث الذي فيه إن الله لما خلق المخلوقات قامت الرحم إلى آخره وقول خلق الله آدم على صورته فهذه الأحاديث ثابتة ليس فيها ولله الحمد إشكال عند أهل السنة والجماعة وقد قال تعالى والذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء في الفتنة وابتغاء تأويله من الآيات السابعة من آل عمران وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم قد كان السلف يكرهون كثرة البحث عن مثل هذا ويقولون آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله, عن رسول الله على مراد رسول الله قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا فالنصوص الصريحة في إثبات صفات الرب على ما يليق بجلاله وكماله اختوائه على عرشه وأنه فوق جميع المخلوقات ونفي النقائص والعيوب عنه وعن صفاته معلومة مقررة وما أشكل من بعضها على بعض الناس يكفيه الإيمان به مع القطع بأنه لا يخالف ما ظهر له ولا يناقضه وليحذر طالب الحق كتب البدع كالأشاعر والمعتزله ونحوهم فإن فيها من التشكيك والإيهام ومخالفة نصوص الكتاب والسنة ما أخرج كثيرا من الناس عن الصراط المستقيم نعوذ بالله من الخذلان وأما هذا الذي ألقى هذه الشبهة إليكم فيجب تعريفه وإقامة الحجة عليه بكلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام علمة الدين فإن اعترف بالحق وببطلان ما عليه أهل البدع من الاتحادية وغيرهم فهو المطلوب والحمد لله وإن لم يفعل وجب هجره ومفارقته إن لم يتيسر قتله وإلقائه على مزبله لا يتأذى بنفس ريحه أهل الإسلام وأما قوله هل يفسر العجب بالرضا جوابه أن يقال ما جاء إطلاقه على الرب سبحانه من العجب والرضا والغضب والسخط ونحن ذلك مما يتعلق بمشيئته وإرادته يجب إثباته على ما يليق بالله تعالى مع نفس التحليه والتنفيل وإطوال التحريف والتعطيل وأهل البدع قابلوا ذلك بالتأويل كما فعلوا بالأسماء والصفات والباب باب واحد عند أهل السنة والجماعة لا يحرقون ولا يشبهون ولا يعطلون ولا يكيفون فعليك بطريقتهم فإنه الصراط المستقيم الذي من سلكه فاز بالنعيم المقيم ومن أعرض عنه فهو من أصحاب الجحيم فهذا بعض ما حضرني في هذه المسألة مع قلة العلم وعدم المساعد وكثرة الأشغال والمجال يقضي مجلدا أو أكثر لشدة الحاجة وظهور الجهل وغربة السنة ومن يعرفها الله المستعان وليعلم الناظر إليه أن فيه مواضع قد يقال إن فيها نوع تكرير والحامل عليه خفاء الحق وقلة الاهتداء إلى الصواب ونسأل الله لنا ولكم التوفيق وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الرسالة الرابعة التحذير من السفر إلى بلاد المشركين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اما بعد فالواجب على المؤمن رد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله وان يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يكون الله إلهه ومعبوده والرسول صلى الله عليه وسلم امامه ومتبوعه وان يرغب في الحق ويلزمه ويعض عليه بالنواجد وإن أعرض عنه الأكثرون ويحذر الباطل ويجتنبه وإن رغب فيه الأكثرون فمن عرف الحق واتبعه سعد ومن اغتر بكثير غوى وبعد ومن أعظم الواجبات على المؤمن محبة الله ومحبة ما يحب الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة وكذلك محبة ما يحبه من الأشخاص كالملائكة وصالح بني آدم وموالاتهم وبغض ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وبغض من فعل ذلك كائنا من كان فإذا رسخ هذا الاصل في قلب المؤمن لم يطمئن إلى عدو الله ولم يجالسه ولم يساكنه والعساءه النظر إليه فلما ضعف هذا الأصل في قلوب كثير من الناس وضمحل صار حال كثير منهم مع أعداء الله كحاله مع أولياء الله يلقى كل منهم بوجه طلق وصارت بلاد الحرب عنده كبلاد الإسلام ولم يخشى غضب الله الذي لا تطيق غضبه السماوات والأرض ولا الجبال الراسيات ولما عظمت فتنة الدنيا في صدور كثير من الناس وصارت أكثر حمهم ومبلغ علمهم أملهم ذلك على التماسها وطلبها من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يصر شبكة الألوكة بالتعاون مع المعجبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله نواصل التراءة في موضوع التحذير من السفر إلى بلاد المشركين ولما عظمت فتنة الدنيا في صدور كثير من الناس وصارت أكبر همهم ومبلغ علمهم حملهم ذلك على التماسها وطلبها ولو بوجه يسخط الله فسافروا إلى أعداء الله في بلادهم وخالطوهم في أوطانهم ولبس الشيطان عليهم أمر دينهم فنسوا عهد الله وميثاقه الذي أخذه عليهم في مثل قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الآية السابعة من سورة الحشر ونسوا ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه عند البيعة فكان يأخذ البيعة على أحدهم ألا ترى نارك نار المشركين إلا أن تكون حربا لهم وقوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراء ناراهما ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله وقد سئل أبناء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وعفى عنهم عن السفر إلى بلاد المشركين للتجارة فأجابوا بما حاصله أنه يحرم السفر إلى بلاد المشركين إلا إذا كان المسلم قويا له منعة يقدر على إظهار دينه وإظهار الدين تكفيرهم وعيب دينهم والطعن عليهم والبراءة منهم والتحفظ من موادتهم والركون إليهم واعتزالهم وليس فعل الصلاة فقط إظهارا للدين وقول القائل إن نعتزلهم في الصلاة ولا نأكل ذبيحتهم حسن لكن لا يكفي في إظهار الدين وحده بل لابد مما ذكر وقول القائل إنهم لا ينكرون علينا فاسد وإنكارنا على ما يظن به الخير مما يخالطهم يخاف عليه إن سلم من الردة ألا يسلم من الكبيرة الموبقة وأما من يظن به موالاة الكفار وموادتهم ويظن به أنه يرى أنهم أهدى سبيلا من المؤمنين فليس الكلام معه كبير النفع والله يهدي من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم وقد ألزم الله المؤمنين أن ياخذوا ما آتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وينتهوا عما نهاهم عنه وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم شديدا حذرهم عما حذرهم منه نبيهم صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقسم أن لا يضله سقف هو وقاطع رحم حذرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع فكيف بمن جالس كافرا وواكله وألان له الكلام ويذكر عن عيسى عليه السلام أنه قال تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي وتقربوا إلى الله بالبعد عنهم واطلب رضا الله بسخطهم فإذا كان هذا مع اهل المعاصي فكيف بالمشركين والكافرين والمنافقين قال تعالى <تصفيق> ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون الآية الثالثة عشرة من سورة هود قال أبو العالية أي لا تميل إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام وتوعد سبحانه بمسيس النار مركن إلى أعدائه ولو بلين الكلام لأن الله افترض على عباده جهادهم والغلظة عليهم كما قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الآية التاسعة من سورة التحريم وقال تعالى لما ذكر حال المنافقين أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا الآية الثالثة والستون من سورة النساء قال بعض المفسرين أمر الله نبيه بالإعراض عن المنافقين وإغلاض القول لهم وأن لا يلقاهم بوجه طلق بل يكون وجهه مكفهرا عابسا متغيرا من الغيظ والبغض فإذا كان هذا مع المنافقين الذين هم بين أظهر المسلمين ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويجاهدون معهم فكيف بمن سافر إلى أعداء الله في بلادهم وخالطهم في أوطانهم واستأذن عليهم في بيوتهم وأقام بين أظهرهم اياما وليالي وبدأهم بالسلام وأكثر لهم التحية وألان لهم الكلام وليس له عذر إلا طلب العاجلة ولم يجعل الله الله الدنيا عذرا لمن اعتذر بها قال تعالى قل ان كان اباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الآية الرابعة والعشرون من سورة التوبة وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الآيتان السادسة عشرة والسابعة عشرة من سورة الأعلى وقال تعالى من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب الآية العشرون من سورة الشورى وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا الآية الثامنة عشر من سورة الإسراء وقال تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية الثانية والعشرون من سورة المجادلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى في الحديث الطويل الذي قال فيه: ولا يحملنكم الشيطان باستبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن من, ع... من فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولما نهى الله سبحانه عباده المؤمنين عن حمل المشركين إلى بيته، وعلم من خلقه الاعتذار بالحاجة، قال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء من الآية الثامنة والعشرين من سورة التوبة فلم يعذر الله بالفقر والحاجه إلى ما في أيديهم وأخبر أنه هو الرزاق ذو القوة المتين والموجب لهذه النصيحة الشفقة عليكم مخافة أن توادوهم فتكونوا مثلهم والكلام في هذا مع مؤمن عاقل يخاف مقام ربه وينهى نفسه عن هواها وأما المنافق المرتاب ومن يرد الله فتنته فالله له بالمرصاد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الآيات الثامنة والثمانون والتاسعة والثمانون من سورة الشعراء والواجب على العاقل الناصح لنفسه النظر في أمره والفكرة في ذنوبه ومجاهدة نفسه على التوبة النصوح والندم على ما فات والعزيمه على أن لا يعود والتبديل بالعمل الصالح وتقديم محبة الله على جميع المحاب وإثار مرضاته على حظوظ النفس فإن كل شيء ضيعه ابن آدم ربما يكون له منه عوض فإن ضيع حظه من الله لم يكن له منه عوض وقد خاب من كان حظه من الله دنيا يحتلب درها والخاسر من خسر دينه وإن أفاد نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يأخذ بنواصينا إليه وان يلزمنا كلمة التقوى وان يجعلنا من أهلها وصلى الله على محمد وآله وصحبه القسم الثاني المراسلات المراسلة الأولى لصديق حسن خان تنبيه على أخطاء وقعت في تفسيره من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظم والشريف المقدم المسمى محمدا الملقب صديق زاده الله من التحقيق وأجاره في مآله من عذاب الحريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فالموجب للكتاب إبلاغ السلام والتحفي والإكرام شيد الله بك قواعد الإسلام ونشر بك السنن والأحكام اعلم وفقك الله أنه كان يبلغنا اخبار سارة بظهور أخ صادق ذي فهم الراسخ وطريقة مستقيمة يقال له صديق فنفرح بذلك ونسر لغرابة الزمان وقلة الإخوان وكثرة أهل البدع والأغلال ثم وصل إلينا كتاب الحطة وتحرير الأحاديث في تلك الفصول فزدنا فرحا وحمدنا لربنا العظيم لكون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس وكان لي ابن يتشبث بالعلم ويحب الطلب فجعل يتوق إلى اللحاق بكم والتخرج عليكم والالتقاط من جواهركم لذهاب العلم في أقطارنا وعموم الجهل وغلبة الأهواء فبينما نحن كذلك إذ وصل إلينا التفسير بكماله فرأينا أمرا عجيبا ما كنا نظن أن الزمان يسمح بمثله وما قرب منه لما في التفاسير التي تصل إلينا من التحريف والخروج عن طريق للطريقة الاستقامة وحمل كلام الله على غير مراد الله وركوب التفاسير في حمله على المذاهب الباطلة وجعلت السنة كذلك فلما نظرنا في ذلك التفسير تبين لنا حسن قصد من شئه وسلامة عقيدته وتبعده من تعمد مذهب غير ما عليه السلف الكرام فعلمنا أن ذلك من قبيل قوله وعلمناه من لدنا علما من الآية الخامسة والستين من سورة الكهف فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فزاد اشتياق التائق وتضاعفت رغبته ولكن العوائق كثيرة والمثبطات مضاعفة والله على كل شيء قدير فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس فمن العوائق تباعد الديار وطول المسافات فإن مقرنا في ثلج اليمامة ومنها خطر الطريق وكثرة القطاع وتسلط الحرامية في سلب الأموال واستباحة الدماء وإخافة السبيل ومنها ما في الطريق من أهل البداع والضلال بل وأهل الشرك من رافضي وجهمي إلى معتزلي ونهوهم وكلهم أعداء قاتلهم الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ومع ذلك فنحن نرجو أن يبعث الله لهذا الدين من ينصره وان يجعلنا من أهله وان يسهل الطريق ويرفع الموانع ونسأله أن يمن بذلك فهو القادر عليه ولما رأينا ما من الله به عليكم من التحقيق وسعه الاطلاع وعرفنا تمكنكم من الآلات وكانت نونية بن القيم المسمى بالكافية الشافية فالانتصار للفقة الناجية بين أيدينا ولنا بها عناية ولكن أفهمنا قاصرة وبضاعتنا مزجاه من أبواب العلم جملة وفيها مواضع محتاجة إلى البيان ولم يبلغنا أن أحدا تصدى لشرحها غلب على الظن أنك تقدر على ذلك فافعل ذلك يكن من مكاسب الاجور وهي واصلة إليك إن شاء الله، فاجعل قراها شرحها وبيان معناها، وأصلح النية في ذلك تكن حربا لجميع أهل البدع، فإنها لم تبق طائفة منهم إلا ردت عليها، فهذان مقصدان من بعثها إليك، أحدهما شرحها، والثاني الاستعانة بها على الرد على أهل البدع لأن مثلك يحتاج إلى ذلك لكونك في زمان الغرابة وبلاد غربة فإن كنت حريصا على ذلك فعليك بكتاب العقل والنقل والتسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة والجيوش الإسلامية لابن القيم ونحوها من كتبهما فإن فيه فيها الهدى والشفاء ولنا مقصد ثالث هو مهم وهو أن هذا التفسير العظيم وصل إلينا في شعبان سنة سبع وتسعين ومئتين وألف حجرية فنظرت فيه وفي هذا الشهر وفي شوال فتجهز الناس للحج ولم أتمكن إلا من بعضه ومع ذلك وقفت فيه على مواضع تحتاج إلى تحقيق، وظننت أن لذلك سببين، أحدهما أنه لم يحصل منكم إمعان نظر في هذا الكتاب بعد إتمامه، والغالب على من صنف الكتب كثرة ترداده وإبقائه في يده سنين يبديه ويعيده ويمحو ويثبت ويبدل العبارات حتى يغلب على ظنه الصحة غالبا، ولعل الأصحاب عاجلوك بتلقيه قبل ذلك والثاني أن ظاهر الصنيع أنك أحسنت الظن ببعض المتكلمة وأخذت من عباراتهم بعضا بلفظه وبعضا بمعناه فدخل عليك شيء من ذلك ولم تمعن النظر وفيها لهم عبارات مزخرفة فيها الداء العضال وما دخل عليك من ذلك فنقول إن شاء الله بحسن القصد واعتماد الحق وتحر الصدق والعدل وهو قليل بالنسبة إلى ما وقع فيه كثير ممن صنف في التفسير وغيره وإذا نظر السني المنصف في كثير من التفاسير وشرح الحديث وجد ما قلته وما هو أكثر منه وقد سلكتم في هذا التفسير في مواضع منه مسلك أهل التأويل مع أنه قد وصل إلينا لكم رسالة في ذم التأويل مختفرة وهي كافية ومطلعة على أن ما وقع في التفسير صدر من غير تأمل وأنه مع ذلك وأنه من ذلك القليل وكذلك في التفسير من مخالفة أهل التأويل ما يدل على ذلك وأنا اجترأت عليك وإن كان مثلي لا ينبغي له ذلك لأنه غلب على ظني إصغاؤك إلى التنبيه ولأن من أخلاق ائمه الدين قبول التنبيه والمذاكرة وعدم التكبر وإن كان القائل غير أهل ولأنه بلغني عن بعض من اجتمع بك أنك تحب الاجتماع بأهل العلم وتحرص على ذلك وتقبل العلم ولو ممن دونك بكثير فرجوت أن ذلك عنوان توفيق جعلك الله كذلك وخيرا من ذلك واعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في التفسير أو شرح الحديث اختبرناه واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعال فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين وأكثرهم مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفي العلو وتأويل الآيات في هذا الباب بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البداع والضلال ومن نظر في شروح البخاري ومسلم ونحوهما وجد ذلك فيها وأما ما صنفه في الأصول والعقائد فالأمر فيه ظاهر لذوي الألباب فمن رزقه الله بصيرة ونورا وأمعن النظر فيما قالوا وعرضه على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل السنة المحضة تبين له المنافات بينهما وعرف ذلك كما يعرف الفرق بين الليل والنهار فأعرض عما قالوه وأقبل على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وائمتها ففيه شفاء والمقنع وبعض المنصفين يذكر ما عليه السلف وما عليه المتكلمون ويختاره ويقرره فلما اعتبرنا هذا التفسير وجدناك وافقتهم في ذكر المذهبين وخالفتهم في اختيار ما عليه السلف ونقرره وليت اقتصرت على ذلك ولم تكبر هذا الكتاب بمذهب أهل البدع فإنه لا خير في أكثره وما فيه من شيء صحيح فقد وجد في كلام السلف وأئمة السنة ما يغني عنه بعبارات تنشرح لها الصدور وقد يكون لكم من القصد نظير ما بلغني عن الشوكاني رحمه الله لما قيل له لأي شيء تذكر كلام الزيدية في هذا الشرح قال ما معناه لآمن الإعراض عن الكتاب ورجوت أن ذكر ذلك أدعى إلى قبوله وتلقيه وقد قيض الله لكتب أهل السنة المحضة من يتلقاها ويعتني بها وأظهرها مع ما فيها من الرد على أهل البدع وعيبهم وتكفير بعض دعاتهم وغلاتهم فإن الله ضمن لهذا الدين أن يظهره على الدين كله والمقصود أن في هذا التفسير مواضع تحتاج إلى تحقيق ولنذكر لك بعض ذلك فمنه أني نظرت في الكلام على آية الاستواء، فرأيتك قد أطلت الكلام في بعض المواضع بذكر كلام المبتدعة النفات كما تقدم، ومنه أن في الكلام تعارضا، كقولكم في آية يونس وظاهر الآية على أنه سبحانه إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، لأن كلمة ثم للتراخي، ثم قلت في سورة الرعد وثم هنا لمجرد العطف للترتيب لأن الاستواء عليه غير مرتب على رفع السماوات وكذلك قلت في سورة السجدة وليست ثم للترتيب بل بمعنى الواو فلينظر هذا من وجهين أحدهما أن ظاهره التعارض الثاني أن القول بأن ثم لمجرد العطف لا للترتيب في هذه الآية إنما يقوله من فسر الاستواء بالقهر والغلبة وعدم الترتيب ظاهر على قولهم وأما السلف وائمه السنة واهل التحقيق فقد جعلوا اضطراد الآيات في جميع المواضع دليلا على ثبوت الترتيب وردوا به على نفات الاستواء وأضطلوا به تأويلاتهم كما هو معروف ومقرر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فانظر من أين دخلت عليك هذه العبارات وقد رأيت للرازي عبارة في التفسير تفهم ذلك فلعلك بنيت على قوله وهذا الرجل وإن كان يلقب بالفخر فله كلام في العقائد قد زل فيه زلات عظيمة وآخر أمره الحيرة نرجو أنه تاب من ذلك ومات على السنة فلا تغتر بأمثال أولئك قال شيخ الإسلام رحمه الله في المحصل وسائر كتب الكلام والمختلف أهلها مثل كتب الرازي وأمثاله وكتب المعتزله والشيعة والفلاسفة ونحو هؤلاء لا يوجد فيها ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في أصول الدين بل وجد فيها حق ملبوس بباطل انتهى من منهاج السنة وقد قال بعض العلماء في المحصل محصل في أصوله الدين حاصلة من بعد تحصيله أصل بلاديني أصل الضلال والشرك المبين ما فيه وأكثره وحي الشياطيني فكيف تسمح نفس عاقل أن يعتمد على مثل قول هؤلاء ومن ذلك أنكم قلتم في سورة يونس أيضا استوى على العرش استواء يليق بجلاله وهذه طريقة السلف المفوضين وقد تقدس الديان عن المكان والمعبود عن الحدود انتهى إن كان المراد بالتفويض ما يقوله بعض النفاه وينسبونه إلى السلف وهو أنهم يمرون الألفاظ ويؤمنون بها من غير أن يعتقدوا لها معاني تليق بالله أو أنهم لا يعرفون معانيها فهذا كذب على السلف من النفاه. وإذا قال السلف أمروها كما جاءت بلا كيف فإنما ينفون علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفه، ولو كانوا قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وأمرها كما جاءت بلا كيف فالاستواء لا يكون حينئذ معلوما بل مجهولا بمنزلة حرف الجر وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى وإنما يحتاج إلى نفي الكيفية إذا ثبتت الصفات, إذا ثبت الصفات هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا نشك أن هذا اعتقادك لكن المراد أنه دخل عليك بعض الألفاظ من كلام أهل البدع لم تتصور مرادهم فتنبه لمثل ذلك وأما قول القائل يتقدس الديان عن المكان فهذا لم ينطق السلف فيه بنفي ولا إثبات وهو من عبارات المتكلمين ومرادهم به نفي علو الله على خلقه لأن لفظ المكان فيه إجمال يحتمل الحق والباطل كلفظ الجهة والعلو والكلام في ذلك معروف في كتب شيخ الإسلام وابن القيم فرجع إلى ذلك تجده ولا نطيل به وحسب العبد الاقتصار في هذا الباب على ما ورد في الكتاب والسنة كما قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث ومن ذلك ما ذكرتم عند قوله تعالى ثم استوى إلى السماء من الآية الحادية عشرة من سورة فصلة وقد قيل إن خلق جرم الأرض متقدم على السماء وجودها متأخر وقد ذكرها جماعة من أهل العلم وهذا جمع جيد يجب المصير إليه وفي حاميم السجدة الجواب أن الخلق ليس عبارة عن الإيجاد والتكوين فقط بل عبارة عن التقدير ايضا والمعنى قضى ان يحدث الأرض في يومين بعد إحداث السماء والجواب المشهور أنه خلق الأرض أولا ثم خلق السماء بعدها ثم دح الأرض وحدها والأول أولى ففي هذا نوع تعارض ومن ذلك قولكم على البسملة والرحمة إرادة الخير والإحسان لأهله وقيل ترك عقوبة من يستحق العقاب إصداء الخير والإحسان إلى من لا يستحقه فهو على الأول صفة وعلى الثاني صفة فعل انتهى وهذا هو التأويل المعروف عن بعض أهل البدع يردون هذه الصفات إلى الإرادة فرارا مما فهموه حيث قالوا إن الرحمة رقة القلب لا يصلح نسبتها إلى الله تعالى فقال لهم أهل السنة هذه رحمة المخلوق ورحمة الرب تليق بجلاله لا يعلم كيف هي الا هو ويلزمهم في الإرادة نظير ما فروا منه في الرحمة فإن الإرادة هي ميل القلوب فإما أن تثبت إرادة تليق بالرب تعالى وهو الحق في جميع الصفات وإما أن تقابل بالتأويل وهو باطل والآفة دخلت على النفات من جهة أنهم لم يفهموا من صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوق فذهبوا لينفوا ذلك ويقابلونه بالتأويلات قال شيخ الإسلام إنهم شبهوا أولا فعطلوا اخرا وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله جميع الصفات على ما يليق بجلاله ونفوا عنه مشابهة المخلوقين فسلموا من التشبيه والتعطيل. ومن ذلك أنكم أكثرتم في هذا التفسير من حمل بعض الآيات على المجاز وأنواعه وقد علمتم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حدث بعد القرون المفضلة ولم يتكلم الرب به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان والذي يتكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات وهذا من مجاز اللغة ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة ولم يرد بهذا الحادث ولا خطر بباله ولا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه فكيف يليق حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك وقد أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير بما كفى وشفى وذكر الآيات التي استذلوا بها وبعض الأمثلة التي ذكروها وأجاب عن ذلك بما إذا طالعه المنصف عرف الصواب وقواعده أن المجاز لا يدخل في النصوص ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه والعاقل يعرف الرجال بالحق للحق بالرجال ومن عرف غربة الإسلام والسنة لم يغتر بأقوال الناس وإن كثرت والله تعالى قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله من الآية السجسة و ومئة, ومئة من سورة الأنعام ومن أبلغ الناس بحثا في المعاني الزمخشري وله في تفسيره مواضع حسنة ولكنه معروف بالاعتزال ونفي الصفات والتكلف في التأويلات والحكم على الله بالشريعة الباطلة مع ما هو عليه من سبه السلف وذمهم والتنقص لهم وفي تفسيره عقارب لا يعفءه إلا الخواص من أهل السنة وقد قال فيه بعض العلماء ولكنه فيه مجار لقائل وزلات سوء قد أخذنا المخانقة ويشهد في معنى القليل إشارة بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا يقول فيها الله ما ليس قائلا وكان مجما في الخطابة وامقا ويشتم أعلام الأئمة ضلة ولا ولاسيما إن أولجوه المضايقا لإن لم تداركه من الله رحمة ليسوف يرى للكافرين مرافقا والمقصود أن الاعتماد على مثل أقوال هؤلاء لا يليق بالمحقق لا لاسيما فيما يتعلق بمعرفة الله وتوحيده وأنت ترى مثل محمد بن جرير الطبري وأقرانه ومن قبله ومن يقربه في زمانه لم يعرج على هذه الأمور وكذلك المحققون من المتأخرين كابن كثير ونحوه وكما هو المأثور عن السلف رحمهم الله وما استنبطوا منه فنسأل الله أن يلحقنا بآثار الموحدين وأن يحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة بمنه وكرمه وقد اجترأت عليك بمثل هذا الكلام نصحا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم رجاء من الله أن ينفع بك في هذا الزمان الذي ذهب فيه العلم النافع ولم يبقى إلا رسومه وأنا أنتظر منك الجواب ورد ما صدر مني من الخطاب ثم إني لما رأيت الترجمة وقد سمى فيها بعض مصنفاتك وكنت في بلاد قليلة, قليلة فيها الكتب وقد ابتليت بالدخول في أمور الناس لاجل ضروراتهم كما قيل خلا لك الجو فبيضي واصفري والتمس من جنابك أن تتفضل علينا ببلوغ السول من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم والرضة الندية في شرح الدرر البهية ونيل المرام شرح آيات الأحكام فنحن في ضرورة عظيمة إلى هذه كلها فاجعل من صالح أعمالك معونتك إخوانك ومحبيك بها وابعث بها إلينا مأجورا إن شاء الله تعالى وليكن ذلك على يد الأخ أحمد بن عيسى الساكن في مكة المكرمة المشرفة واكتب لنا تعريفا بأحوالكم ولعل أحد منكم من يتلقى هذا العلم ويعتني به ويحفظ عنك واحرص على ذلك طمعا أن يجمع لك شرف الدنيا والآخرة ونسأل الله أن يهب لك ذلك ثم أعلم أني قد بلغت السبعين وأنا في معترك الأعمار لا آمن هجوم المنية ولي أولاد ثمانية منهم ثلاثة يطلبون العلم كبيرهم سعد المذكور اولا ويليه عبد العزيز وتحته عبد اللطيف ونرجو أنهم أهل الكتب ومن يعتز بها ويحفظها وبقيتهم صغار منهم من هو في المكتب ومن دعائنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا واجعلنا مسلمين مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تنسنا من صالح دعائك كما هو لك مبذول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم المراسلة الثانية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حمد بن عتيق إلى من بلغه من المسلمين ألزمهم الله شرائع الدين وجنبهم طريق الكفار والمنافقين آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فالموجب للكتاب هو النصيحة لكم والمعذرة من الله في إبلاغكم فالله تعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الآية التاسعة والخمسون ومئة من سورة البقرة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 قد فتح الشيطان لكثير من الناس أبوابا من الشر في إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وألقاها على أناس فيهم شبه دين حتى اعتقدوها أعذارا لهم وإنما هي من زخارة الشيطان ولكن إذا تبين أن الزاني والسارق وشارب الخمر أحسن حالا عند الله من هذا الجنس فهذا كاف في شناعة مذهبه وسوء منقلبه نسأل الله العفو والعافية ومما ينبغي أن يعلم أن العقل على ثلاثة أنواع عقل غريزي وعقل إيماني مستفاد من مشكات النبوة وعقل نفاقي شيطاني يظن أربابه أنهم على شيء وهذا العقل هو حظ كثير من الناس بل أكثرهم وهو عين الهلاك وثمرة النفاق فإن أربابه يرون أن العقل إرضاء الناس جميعهم وعدم مخالفتهم في أغراضهم وشهواتهم واستجلاب مودتهم ويقولون أصلح نفسك في الدخول مع الناس ولا تبغض نفسك عندهم وهذا هو إفساد النفس وهلاكها من أربعة أمور أحدها أن فاعل ذلك قد التمس رضا الناس بسخط الله وصار الخلق في نفسه أجل من الله ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وإذا كان هذا يسخط الله فقد جاء أن الله يقول إذا عصيت اغضبت وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد فإذا ترك القادر المعروف فلم يأمر به والمنكر فلم ينه عنه فقد تسبب أن الله يلعنه لعنة تبلغ السابع من ولده ومصداق ذلك قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الآية فقد ظهر أن هذا المداهن قد أفسد نفسه من حيث يظن أنه يصلحها. الثاني أن المداهن لا بد أن يفتح الله له بابا من الذل والهوان من حيث طلب العز وقد قال بعض السلف من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة المخلوقين نزعت منه الطاعة فلو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخفوه بحقه فكما هان عليه أمر الله أهانه الله واذله نسوا الله فنسيهم الثالث أنها إذا أنزلت العقوبات فالمداهن داخل فيها كما في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة من الآية الخامسة والعشرين من سورة الأنفال وفي المسند عن أبي عبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم إذا عمل بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئته بالأمس، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لا تأمرون النبي ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا على الحق أطرى. أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا يلعنكم كما لعنهم. وذكر ابن أبي الدنيا عوّه بن منبه قال: لما أصاب داود الخطية قال يا رب اغفر لي قال قد غفرتها لك من فضلك تابع بقية الماده. نواصل القراءة في موضوع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال لما أصاب داود الخطيئة قال يا رب اغفر لي قال قد غفرتها لك وألزمت عارها بني إسرائيل قال يا ربي كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا أنا أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري فأوحى الله إليه إنك لما عملت بالخطيئة لم يعجلوا عليك بالإنكار وذكر ابن أبي الدنيا أنه أوحى إلى يوشع بن نون أني مهلك من قومك سبعين الفا من خيارهم وستين الفا من شرارهم قال يا ربي هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار قال إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم وذكر ابن عبد البر أن الله تعالى أمر ملكا من الملائكة أن يخصف بقرية فقال يا ربي إن فيهم فلانا الزاهد العابد قال به فابدأ وأسمعني صوته إنه لم يتمعر وجهه يوما في قط فالنجاة عند نزول العقوبات هي لأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوق من الآية الخامسة والستين ومئة من سورة الأعراف الرابع أن المداهم الطالب رضا الخلق أخبث حالا من الزاني والسارق وشارب الخمر قال ابن القيم رحمه الله وليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة بل بالقيام مع ذلك بالأمور المحبوبة إلى الله وأكثر الدينين لا يعبؤون منها إلا بما شاركهم فيه عموم الناس وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحه لله ورسوله وعباده ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم فضلا عن أن يريدوا فعلها فضلا عن أي يفعلوها وأقل الناس دينا وأمقتهم عند الله من ترك هذه الواجبات وإنزهد في الدنيا جميعا وقل أن يرى فيهم من يحمر وجهه ويتمعر في الله ويغضب لحرماته ويبذل عرضه لنصرة دينه وأصحاب الكبائر أحسن حالا عند الله من هؤلاء انتهى فلو قدر أن رجلا يصوم النهار ويقوم الليل ويزهد في الدنيا كلها وهو مع ذلك لا يغضب لله ولا يتمعر وجهه ولا يحمر فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فهذا الرجل من أبغض الناس عند الله وأقلهم دينا وأصحاب الكبائر أحسن عند الله منه وقد حدثني من لا أتهم عن شيخ الإسلام إمام المسلمين ومجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال مرة أرى ناسا يجلسون في المساجد على مصاحفهم يقرؤون ويبكون فإذا رأوا المعروف لم يأمروا به وإذا رأوا المنكر لم ينهوا عنه وأرى ناسا يعكفون عندهم يقولون هؤلاء لحن غوانم وأنا أقول إنهم لحن فواين فقال السامع أنا ما أقدر أقول إنهم لحم فواين فقال الشيخ إنهم من الصم البكم ويشهد لهذا ما جاء عن بعض السلف أن الساكت عن الحق شيطان أخرس والمتكلم بالباطل شيطان ناطق فلو علم المداهن الساكت أنه من ابعد الناس عند الله وإن كان يرى أنه طبيب تكلم وصدق. ولو علم طالب رباء الخلق بترك الإنكار عليهم أن صاحب الكبائر أحسن حالا عند الله منه وإن كان عند نفسه صاحب دين لتاب من المداهنة ونزع ولو تحقق من بخل أن بخل بلسانه عن الصدع بأمر الله أنه شيطان أخرس وإن كان صائما زاهدا لم اتبع مشابهة الشيطان بأدنى الطمع اللهم انا نعوذ بك من عمل يغضب الرحمن ومن كل سجية تقربنا من التشبه من الشيطان أو نداهن في ديننا أهل الشبهات والشهوات والنفاق والكفران وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المراسلة الثالثة للشيخ عبد الله بن حسين المخدوب من حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم الشيخ عبد الله بن حسين المخدوب وفقنا الله وإياه للعلم والعمل بالسنة والكتاب وأزال عنا وعنه الحجب والارتياب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد موجب الخط السلام والسؤال عن حالك ما زلت بخير وعافية خطك وصل وصلك الله بما يرضيه وما ذكرت من فقد الإخوان فهو وصمة على الدين والإيمان ويدل على أن ما أخبر به الصادق قد, آن. قد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتبعه من الناس وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جحالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويوضع الجهل في أحاديث كثيرة على هذا المعنى وقد وقع ما أخبر به وبعد ذلك قد بلغني عنك ما سأني عسى أن يكون كذبا وهو أنك تنكر على من اشترى من أموال أهل الأحساء التي تؤخذ منهم قهرا فإن كان صدقا فلا أدري ما الذي عرض لك والذي عندنا أن الذي ينكر مثل هذا الأمر يعتقد معتقد أهل الضلال القائلين إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر إنما عليه أكثر الخلق من فعل الشرك وتوابعه والرضى بذلك وعدم الإنكار لا يخرج من الإسلام وبذلك عارض الشيخ محمد بن عبد الوحاب في أصل هذه الدعوة ومن له مشاركة فيما قرره المحققون قد اطلع على أن البلد إذا ظهر فيها الشرك وأعلنت فيها المحرمات وعطلت فيها معالم الدين تكون بلاد الكفر تغنم أموال أهلها وتستباح دماؤهم وقد زاد أهل هذه البلدة في إظهار المسبة لله ولدينه ووضعوا في الأحكام قوانين ينفذونها شرعية مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه وقد علمت أن هذه كافية وحدها في إخراج من أتى بها عن الإسلام هذا ونحن نقول قد يوجد فيها من لا يحكم, يحكم بكفره في الباطن من مستضعف ونحوه وأما في الظاهر فالأمر ولله الحمد واضح ويفيك ما فعله صلى الله عليه وسلم في أهل مكة مع أن فيهم مستضعفين كذلك ما فعله أصحابه بكثير مما يرتد عن الإسلام من استباحة الدماء والمال والسبي وكل عاق وعالم يعلم أنما ما أتى به هؤلاء من الكفر والردة أقبحوا وأفحشوا وأكثر مما فعله أولئك فارجع البصر في نصوص الكتاب والسنة وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تجدها بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك ثم فيها فيما ذكره العلماء وارغب إلى الله في هداية القلب وإزالة الشبهة وما كنت أظن أن هذا يفضر من مثلك ولا تغتر بما عليه الجهال وما يقوله أهل الشبهات فإنه قد بلغني أن بعض الناس يقول إن في الأحساء من هو يظهر دينه لأنه لا يرد عن المساجد, لا يرد عن المساجد والصلاة وأن هذا عندهم هو إظهار الدين وهذه زلة فاحشة غايتها أن أهل بغداد وأهل بنبي وأهل مصر أن من أظهر عندهم دينه لا يمنعونه من صلاة ولا يردون عن المساجد فيا عباد الله أين عقولكم فإن التنازع بيننا وبين هؤلاء ليست الصلاة وإنما هو في تقرير التوحيد والأمر به وتقبيح الشرك المنهي عنه والتصريح بذلك كما قال إمام الدعوة النجرية أصل دين الإسلام وقاعدته أمران الأمر الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه والأمر الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى والتغليب في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله هذا إظهار الدين يا عبد الله بن حسين وتأمل أرشدك الله مثل قوله في السورة المكية قل يا أيها الكافرون إلى آخر السورة فهل وصل إلى قلبك أن الله أمره ان يخاطبهم بأنهم كافرون ويخبرهم بأنه لا يعبد ما يعبدون لأنه بريء من دينهم ويخبرهم أنهم لا يعبدون ما يعبد أي براؤه من التوحيد ولهذا ختمها بقوله لكم دينكم ولي دين فهذا يتضمن براءته من دينهم وبراءتهم من دينه وتأمل قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله إلى قوله ولا تكونن من المشركين الآيتان الرابعة والخامسة بعد المئة من سورة يونس فهل سمعت الله أمره أن يقول لهم إنه بريء من دينهم وأنه أمره أن يكون من المؤمنين الذين هم أعداؤهم ونهاه أن يكون من المشركين الذين هم أولياؤهم وحزبهم في القرآن آيات كثيرة مثل ما ذكر الله عن خليله إبراهيم إمام الحنفاء والذين معه قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده من الآية الرابعة من سورة الممتحنة إلى قوله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الآية فأمرنا الله أن تأس بهم قولا وفعلاء والقو والقصد تنبيهك خوفا على الوفاة على غير طائل من الدين أعالنا الله وإياكم من مبللات الفتن وما ظهر, من ما ظهر منها وما بطن سلم لنا على العيال والإخوان ومن لدينا العيال والإخوان يسلمون عليكم والسلام وصلى الله على محمد وآله وسلم فإذا تتعلق بما قبله قال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على معنى هذا الحديث فلم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله بل ولا يحرم دمه ولا ماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فاي شك أو تردد لم يحرم دمه ولا ماله فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه ويا لها من حجة ما أقطعها للمنازع وصلى الله على محمد وآله وسلم المراسلة الرابعة في تحكيم الشريعة والعدل بين الرعية من حمد بن عتيق إلى من بلغه هذا الكتاب من المسلمين القريبين والبعيدين ألزمهم الله شرائع الدين وسلك بهم طريق سيد المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فالموجب لهذا إبلاغكم والخوف علينا وعليكم إعذارا وإنذارا فإنه قد حدث فيكم أمور منكره لا يحل لذي علم السكوت عليها ولا أقول إنها في رعية دون رعية ها هنا أمر أكثركم به مقرّون وعليهم صرّون، وهو التهاون بأحكام الشريعة، وهذه خصلة منافية للإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من تحكيمه والانقياد لحكمه والإذعان والتسليم. وقد قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك فما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون الآيتان السابعة والأربعون والثامنة والأربعون من سورة النور فبين أن المعرض عن التحاكم إلى الرسول ليس من أهل الإيمان ثم قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون وهذه حال كثير من الناس فإنه إذا علم أن الحق له أقبل إلى حكم الله ورسوله مذعنا وأما إذا كان الحق مطلوبا منه متوجها عليه امتنع وتنوع المعاذير وأكثرها وقد بين الله أن هذا من العلامات على مرض القلوب وعلى الريب في الدين وهو الشك وأن صاحبه قد اتهم ربه واتهم نبيه بالحيف فلذلك أخبر أن هذا الصنف هم الظالمون فعظم ظلمهم بدمير الفصل وعدة التعريف وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا الآية الحادية والستون من سورة النساء فبين أن من صد عن من دعاه إلى التحاكم إلى شريعه الإسلام فهو المنافقين فهو من المنافقين وقال تعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير الآية الحادية والعشرون من سورة لقمان فبين أن الامتناع عن التحاكم إلى ما بعث الله به رسوله من طاعة الشيطان ومن الموجبات لعذاب السعير وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية الخامسة والستون من سورة النساء فأقسم بنفسه أن الناس لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما تنازعوا فيه من دقيق وجليل فإذا لم يحكموهم فليسوا بمؤمنين والأدلة على هذه كثيرة وكلها تبين أن الإيمان لا يحصل مع عدم تحكيم الرسول ثم الانقياد لحكمه والرضا والتسليم ومن أكبر البلايا وأعظم الرزايا ان يكون الإنسان قد ارتكب هذه القواصم وخرج من دائرة الإيمان صار من أهل الفسوق والعصيان وهو مع ذلك يدعي أنه من المؤمنين فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ومن الأمور المنكره العظام إنما وقع فيه قوة أهل الإسلام من الحيف والجور وعدم القيام بالقسط بين القوي والضعيف والعدو والصديق والقريب والبعيد وهذا عكس ما أمر الله به حيث قال. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقص شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأول والأق والوالدين والأقربين هيكن غنيا أو فقيرا فالله أولابهما من الآية الخامس والثلاثين ومئة من سورة النساء فأمر تعالى بالقيام بالقص وهو العدل والشهادة لله ولو على نفس الإنسان والوالدين الذين هم أكبر الناس نعمة عليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرمنكم شناء قوم على ألا تعدلوا هو أقرب للتقوى من الآية الثامنة من سورة المائدة فأمر تعالى بالقيام له وبالشهادة بالقصد ثم نهى أهل الإيمان أن يحملهم بغض أبغدوه على ترك العدل فيه فأوجب أن يكون عدلهم في من أبغدوه نظير عدلهم في من أحبه، وهذا هو الواجب على عامة الخلق وهو العدل بين الناس وعدم الميل مع الصديق والرفيق والقوي بخلاف ما عليه أكثر الناس فإنه إذا توجه الحق على رفيق لهم أو صاحب مال أو جاه تركوه وارتكبوا نوعا من المعاذير فهذا يقول رفاقتي ما أقوم عليهم وهذا يقول ما أقطع يدي من صديقي لأجل فلان وهذا يقول أخاف إذا قمت عليه يغلبني عند الولاة وهذا خائف على موقفه ورياسته وهذا كله من السبل التي قال الله فيها ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله من الآية الثالثة والخمسين ومئة من سورة الأنعام فالواجب على من تولى شيئا من أمور المسلمين ان يخاف الله فيهم ويجعلهم في الحق سواء فيقوم في الحق لعدوه كقيامه لصديقه ويجعل الضعفاء كالأقوياء والفقراء كالأغنياء والجيران كالرفاقه كما هي في سيرة المؤمنين الصالحين المورثقين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 قاضيان في النار وقاض في الجنة فرجل علم الحق فقضى بخلافه فهو في النار ورجل قضى الناس على جهل فهو في النار ورجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة وقال شيخ الإسلام والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما سواء سمي خليفة أو سلطان أو نائب أو والياء حتى من يحكم بين الصبيان إذا تخايروا في الخطوط هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر انتهى ومراده أن الصبيان إذا تكاتبوا في الواحهم ليظهر بينهم بإخبارك أي الخطوط أحسن فقد جعلوك قاضيا لهم وحاكما بينهم في هذه المسألة فيجب عليك العدل والإنصاف فمن خاف وترك العدل فقد دخل في مسمى القاضي المذموم المتوعد بالنار كما أن من عدل وأنصف له نصيب من الوعد المترتب على ذلك وكثير من من يعتريه ذلك هم قاية الناس من القلات والأمراء والعرفاء فعليهم جميعا مراعاة هذا الأمر وعدم الغفله والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا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 أمن الفزع الأكبر يوم يلاقيه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المراسلة الخامسة في تحريم الربا ويبطال بعض حيله من حمد بن عتيق إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فالموجب للخط هو النصح لكم والشفقة عليكم خوفا من نزول بأس الله بنا وبكم وذلك مما فشى من المنكرات وجاهر به الخواص والعوام من الموبقات والله تعالى قد فرض على العلماء البيان وذم أهل السكوت والكتمان فجحد أكثر الناس ذلك وتركوا ما علموا أو إن ذكروا بعض ذلك فعلى سبيل المعاشرة والمضاحكة قد قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى قوله لبئس ما كانوا يفعلون الآيتان الثامنة والسبعون والتاسعة والسبعون من سورة المائدة وقوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون الآية الثالثة والستون من سورة المائدة ولعل مع هذا الكلام أن يقول إنك قد أغلقت الكلام وعممت الذنة الخاصة والعام فأقول الأمر فوق ما سمعت وأعظم هنا مسألة أطبق عليها أهل المعاملات في دنياهم ولم يخافوا ربهم وولاهم والناس فيها بين قائل للإثم وآكل للسحت فالمبيح قال الإثم والفاعل آكل للسحت والساكت عن الإنكار ترك الأمر ولم يسلم من إثمها إلا ما شاء الله وهم قليل وهي مسألة قلب الدين التي يسمونها التصحيح وهو الربا الظاهر الصريح، فأما أدلة تحريم الربا فلا تخفى ولكن فنع لهم الشيطان هذه الحيلة مخادعة لله وتلاعبا بدينه، وعليك أن تعلم أن ربا أهل الجاهلية الذي أبطله الإسلام، وأنه إذا حل الدين على الغريم قال الدائن إما أن تقضي وإما أن تربي فإما أن وافيه في الحال وإلا زاد له الدين وأجله عليه بأجل متأخر وهذا هو عين فعل المفسدين فإنه إذا حل دين أحدهم كعشرة مثلا قال الدائن أعطني عشرة فيقول ليست عندي فيقول تعال أسلمها عليك بألف وزنة مثلا ثم ردها علي فيذهب التاجر إلى منزله، ويخرج عشرة ريالات من ماله، ويقول أسلمتها عليك بألف وزنه، فيقول قبلت، ويأخذ بيده، ثم يلقيها على حصير المحتال، أو يقول اذهب بها وادفعها إلى وكينا فلان، وقد جعله يرقبه عند الباب أو يذهب إلى منزله، وهو يعلم أنه يردها إليه بأعيانها، ولذلك أنه لو يخرج منها ريالا واحدا خدثت النفس وتغيرت المعاملة فإذا رجعت العشرة التي أخرجها المكار صارت العشرة التي في ذمة المدين انقلبت عليه بألف وزنه سواء بسواء فلو أنه قال بعتك العشرة التي في ذمتك بألف وزنه سلم من الحيلة وجاء الأمر على وجهه وقال بعض العلماء يخادعون الله كما يخادعون صبيانهم لو أتوا الأمر على وجهه كان أحب إلي قال ابن القيم رحمه الله وباب الحيل المحرمة مداره على تسمية الشيء بغير اسمه وعلى تغيير صورته مع بقاء حقيقته فالمفسوعة العظيمة التي اشتمل عليها الرباء لا تزول بتغيير اسمه من الربا إلى المعاملات ولا بتغيير صورة إلى صورة والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد يعلمها من قلوبهم عالم السرائر فقد اتفق على حقيقة الربا الصريح قبل العقد ثم غير اسمه إلى المعاملة وصورته إلى التبايع الذي لا قصد لهما فيه البته وإنما هو حيلة ومخادعة لله ورسوله وأي فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود؟ من استحلال ما حرم الله عليهم من الشحوم انتهى وقد علم عالم السرائر أن المحتال لم يبذل هذه الدراهم إلا لترجع إليه لا لينفقها القابض فالله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه قال المحتالون إننا لم نتفق على الربا قبل العقد فيقال لهم بل كذبتم فإن بعضكم يحتال ويرابي منذ عشرين سنة حتى صار هذا معلوما والشرط العرفي نظير الشرط اللفظي وقد علم الآخذ والمعطي أن المأخوذ مردود إلى مالكه وأن الفائدة انقلاب الدراهم طعاما وهذا هو المقصود يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الآيتان الثامنة والسبعونة ومئتان و والسبعون من سورة البقرة قال ابن القيم وقد جاء, في حديث حديث لا حديث وقد جاء في حديث الله اعلم بحاله يحشر أكلة الربا يوم القيامة في سورة الخنازير والكلاب من أجل حيالهم على الربا كما مسخ قوم قرودا لاحتيالهم على اخذ الحيتان في يوم السبت بكل حال فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء في أحاديث كثيرة وهذا معذرة من الله تعالى لأن عدم قبول الناس للعلم ليس مانعا من تبليغ الرسالة في أصح قولي العلماء ومن المنكرات الإعراض عن العلم النافع والتكاسل عن الصلوات ومنع الزكاة وشراء الإنسان زكاته كالذي يبذل التمر والبر دراهم فهذا من المنكرات ومنها لبس الحرير كالمحازم التي فيها من الحرير الخالص أكثر من اربع أصابع مجتمعة أو مفرقات ومن المنكرات اختلاط النساء بالرجال في الأسواق وخروج النساء بالزينة والطيب ومن المنكرات ظهور أصوات النساء وأعظم منه اجتماع المتهمين مع النساء في العروس على الدفوف ومن رضي بذلك لنسائه أو في بيته فهذا نوع من دياثة منه فما أقرب شبهه بالديوث وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم المراسلة السادسة في الأبواب التي يدخل فيها الشيطان على ابن آدم من حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم قويرش ابن معجب سلمه الله تعالى وهدى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد وصل إلينا خطك وسرنا ما فيه من البحث عما ينفع الإنسان في دينه جعلنا الله وإياكم ممن عمل بما علم وعلم أن العلم بلا عمل شجر بلا ثمر وحجة على صاحبه عند الله يوم القيامة وصفة السؤال الذي جاءنا منك عن ست مسائل سمعتها عندنا أطلبت أني أكتبها لك وأبين لك معانيها فالجواب أن ابن القيم ذكر عن الشيطان ينال غربه من ابن آدم من ستة أبواب وهي فضول الطعام وفضول الكلام وفضول مخارطة الناس وفضول النظر وفضول الاستماع وفضول المنام فأما فضول الطعام فهو أن يأكل الإنسان فوق ما يحتاج إليه بدنه وقد نهى الله عن ذلك حيث يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الآية الحادية والثلاثون من سورة الأعراف قال ابن القيم لأن فضول الطعام داع إلى أنواع كثيرة من الشر فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويشغلها عن الطاعات فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم رعاء شر من بطنه وأما فضول الكلام فهو أن يطلق الإنسان لسانه فيما لا يعنيه وأكبر منه أن يطلقه فيما لا يحل له قال ابن القيم لأن فضول الكلام يفتح للعبد أبواب الشر كلها مداخل للشيطان فإن ساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب وكم من حرب أثارتها كلمة واحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنبهم وفي الترمذي أن رجلا من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة طوبى له فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخر بما لا ينقصه وأما فضول مخالطة الناس فهو كون الإنسان لا يبالي بمن جالس وصاحب فيجارس المؤمنين والمنافقين والمطيعين والعاصين والطيبين والخبيثين بل ربما جالس الكفار والمرتدين وخالطهم قال ابن القيم وفضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حرارة، ولا يسلم من شر مخالطة الناس إلا من جعلهم أربعة أقسام: القسم الأول من يجعل مخالاته بمنزلة غذاء فلا يستغني عنه في اليوم والليلة، فهو كل محتاج إليه خالطه هكذا على الدوام. وهم العلماء بالله وأمره ومكائد عدوه وأمراض القلوب النصحون لله ولكتابه ولرسوله ولعباده فهذا الرب في مخالطتهم الربح كله القسم الثاني من يجعل مخالطتهم كالدواء يستعمله عند المرض فمدام صحيحا فلا حاجة به إلى خلطته وهؤلاء من لا يستغنى عنهم في مصلحة المعاش وقيام ما يحتاج إليه في أنواع المعاملات والمشاركات القسم الثالث من مخالطتهم كداء على اختلاف أنواعه وقوته وضعفه وهؤلاء هم الذين لا يستفاد منهم دينا ولا دنيا ومخالطتهم هي الداء العضال القسم الرابع من مخالطته الهلكة بمنزلة أكل السم وما أكثر هذا الضرب لا كثرهم الله وهم أهل البدع والضلال الصابدون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعون إلى خلافها انتهى ومنهم أهل الفسوق والعصية وأما فضل النظر فهو أن يطلق الإنسان نظره فيما حرم عليه قال ابن والعين رائد القلب فيبعث رائده لينظر فإذا أخبره بحسن المنظور إليه تحرك اشتياقا إليه وطلبا له وكثيرا ما يتعب نفسه ومن أرسله فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة فمن أطلق لحظاته دامت حسراته وأكثر المعاصي إنما تتولد من فضول الكلام وفضول النظر وهما أوسع مداخل الشيطان وفي غض البصر عن المحارم ثلاث فوائد عظيمة جليلة القدر الفائعة الأولى حلاوة الإيمان ولذته التي هي أطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه الفائعة الثانية في عض البصر نور القلب وصحة الفراسة قال أبو فجاع الكرماني من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاب أكل الحلال لم تخطئ له فراسة الفائرة الثالثة قوة القلب وثباته وشجاعته فيعطيه الله بقوته سلطان البصيرة كما أعطاه بنوره سلطان الحجة فيجمع له السلطانين ويهرب الشيطان منه وأما فضول الاستماع فهو أن يلقي الإنسان أذنيه لاستماع ما لا يحل من الغيبة والنميمة وقول الزور ومنه سماع الأغاني والأصوات المطيبة فإن كان من النساء فهو أخبث وأنكر وهذا باب واسع يتولد منه شرور كثيرة في الدين والدنيا فقد قال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما الآية الثانية والسبعون من سورة الفرقان وشهود الزور هو حضور مجالس الباطل والأغاني والدفوف من اعظم الزور وأما فضول المنام فهو أن يزيد الإنسان في النوم على القدر الذي يحتاج إليه في راحه بدنه فيذا زاد على ذلك حدث به أنواع من الضار في الدين والدنيا فإن الإكثار منه مضر بالقلب مولد للغفلة عن ذكر الله مثقل للبدن عن طاعته فوت مصالح الدنيا أيضا وربما أدى إلى تفويت الصلاوات الخمس وغيرها من الطاعات كما هو واقع كثيرا فهذه هي المسائل الست التي حضرت الكلام, حضرت الكلام فيها عندنا إحداها فضول الطعام الثانية فضول الكلام الثالثة فضول المخالطات الرابعة فضول النظر بالعين الخامسة فضول الاستماع بالأذن الثالثة فضول النوم وقد بينا لك بعض الكلام عليها وفائدة العلم والعمل فعليك بالعمل بما وصفته ألا تأكل من الطعام ولا تشرب من الشراب إلا ما يحتاج إليه بدنك من غير زيادة وعلى حسب الزيادة تكون المبرة ثم تكف لسانك عن كل ما لا ينفعك في دينك أو دنياك والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم المراسلة السابعة وصية لطلاب العلم في جمعه وتحصيله من حمد بن عتيق إلى الأبناء المكرمين حمد بن حليل وسعود وسعد ابن حسين وفوزان وعبد الله وناصر سلمهم الله تعالى من الشرور ووفقهم الله للحرص على معالي الأمور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد موجب الخط ابلاؤكم السلام والسؤال عن أحوالكم وخطوتكم وصلت وصلكم الله إلى ما يرضيه وما ذكرتم من استمراركم على المجالس والقراءة فالحمد لله على ذلك بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ولكن اعرفوا أن العلم يحفظ بأمرين تذاكرا وفهما فافحموه ثم العمل به فمن عمل بما علم حفظ الله علمه وأثابه علما آخر يعرفه لأن التعطيل ينفي التحصيل فإذا عمل الإنسان بعلمه بأن حافظ على فرائض الله ولازم السنة الرواتب والوتر وتباوة القرآن والاستغفار بالأسحار وألزم نفسه ساعة يحدثها في المسجد للذكر وأحسن ما يكون بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس فقد ثبت العمل به كذلك يتجنب مجالس أهل الغفلة ويعادي مجالس الغيبة وساقط الكلام ويحفظ لسانه مما لا يعنيه ثم أقبل على تذاكر العلم وقيده بالكتابة والحرص على تحصيل الكتب والنسخ أعظم من حرص أهل الثمر وقت الجذاذ وأعظم من حرص أهل العيش على جمعه وقت الحصاد فهذا يسمى طالب علم وهو على سبيل النجاح إذا كان مخلصا في ذلك لله وأكبر علامات ذلك أن يكون لصاحبه حال يتميز به عن الناس حتى يشهد حاله ويتميز لانفراده عن الناس إلا من دخل معه في طريقه أما يتسمى الإنسان بالقراعة فإذا تأملت حاله إذا له مثل أهل بلاده وليس فيه خاصه من أهل سوقه فحاله عند الصلوات الخمس والرواتب مثل حالهم ولا له محافظة على ذلك وقد نام جميع ليله وبيع جميع نهاره وصار له مع كل الناس مخالطة وليس هناك إلا أنه بعض الأوقات يأخذ الكتاب ويقرأ في المجلس فلو سألته عن بابه الذي هو فيه ما عرف ولو طلبت منه فسألته عما يقرأ لم يجبك عنها وربع الريال أحب عنده من كتابين قد خلى من المسجد وامتلأت منه مجارس الغفلة وعطل لسانه من الذكر وسله في الخوض في أحوال الناس وما جرى بينهم وتعرف على دنياهم فهذا عن العلم النافع بعيد ولا يستفيد ومن حكم الرب سبحانه أن مثل هذا لا يوفق وأدلة هذه الأمور من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأمة والآئمة كثيرة معروفة ومن تأمل أحوال العالم وجد ما يشهد به فيجد من يشب ويشيب وهو يقرأ ولم يحصل شيئا لمن إن قام به وحال من نفسه لا من ربه فلا يظلم ربك أحدا حكمة بالغة فما تغني النزر فقد نصحتكم جهدي والله يعلم منتهى قصدي فتأملوا ذلك كل يوم وتذاكروا فيه كل ساعة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم المراسلة الثامنة تعزية وتذكير بنعم الله وفضله على المصاب من حمد بن عتيق إلى الوالد المكرم محمد بن مهنا سلمه الله تعالى من اليأس وأعاده من شر الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فموجب الخط إبلاغ السلام والسؤال عن حالك ما زلت بخير وعافية ونخضعك أن ولله الحمد طيبون جعلنا الله وإياك شاكرين وغير ذلك أخبرني علي بن إبراهيم بوفاة ابن تزيد رحمه الله وعفى عنه.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 الآيات من الخامسة والخمسين إلى السابعة والخمسين ومئة من سورة البقرة وقوله إن لله أي نحن عبيد له وماليك وهو المتصرف فينا بتدبير يحي ويميت يعز ويذل ويغني ويفقر ويسعد ويشقي وهو على كل شيء قدير وقوله وإنا إليه راجعون معناه أن الخلق كلهم يرجعون إلى ربهم الحي منهم سوف يموت ولا يبقى إلا الله الواحد القهار فعلى الإنسان الاستعداد للموت وما بعده فما بعد الموت أشد من الموت وكل كربة أهون من التي بعدها والذي علينا وعليكم الاهتمام برده الرأس بما ينفع في الآخرة والتشمير لها ومعاملة الدنيا بما يناسب لها فإنها دار الفناء والانتقال من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناقبة أن تقدم لكم هذه المادة حداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن علي بن عهير نواصل القراءة في المراسلة الثامنة بعنوان تعزية وتذكير بنعم الله وفضله على المصاب، ومن ذلك الصبر ومن ذلك الصبر على المصائب والتوبة إلى الله من جميع المصائب والتقرب إلى الله بالمندوب بعد الواجب وما ينبغي تخصيصه بالذكر وجهاد النفس على النفقة التي يراد بها وجه الله على الفقير والمسكين وصلة الرحيم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 ثم لا يكون أمثالكم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كدير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون فبالله كم جمعت هذه الآيات من بديع الخطاب وأنواع الإرشاد إلى الصواب ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته وأن يعين على جهاد النفس الأمارة والشياطين الغرارة وسلم لنا على علي وعبد الله وسعد وعبد العزيز وجميع العيال كذلك أهل فرحان وابن قرون وجميع أهل قوع والشيخ وحسن وصالح وابن شيان وراشد بن محمد وجميع الإخوان ومن الذين العيال والإخوان يسلمون عليكم أنت سالم والسلام المراسلة التاسعة خوف الفتنة وضياع السلطة الشرعية من غير اهلها من حمد بن عتيق الى الاخ محمد بن عبد العزيز بن ورثان سلج الله صدره من الايقان وازال عنه شبه اهل الزيغ والخبلان امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد مجد الخط ابلاغ السلام والسؤال عن حالك وخطك وصل ورسلك الله الى ما يرضيه ونأجو أن الله يثيبك على التعذية والميت لم يمت إلا بأجله المحتوم رزق الله وإياكم العباد المرسوم ولكن الله ما بلغت مصيبتي بالإبنين معشار ما بلغ بي من المصيبة التي حلت بكثير من الإخوان من هذه المصيبة العزمة والفتنة المظلمة الشنعاء بينما الرجل يدعو إلى التوحيد ويحذر من أهل الشرك والتنديد إذا هو منطلب على عقبيه صار من حزب الضلال والدعوة إلى الإفك والمحال ومن أسباع الشر أناس كانوا في خصائص الإخوان منهم من له مشاركة في العلم وآخر له عبادة ومحبة لكنهم علموا البصيرة في الدين فلما ابتلوا أهل الإسلام بما أخبر به الصادق المصدوق من الفتن التي تغير القلوب تبس عليهم الحق بالباطل وصاروا كسائر في روة والماء ليس لها نجوم وصوت محكمات القرآن عندهم كالشيء الذي لا حاصل له نعوذ بالله من الخذلان حتى ارى آل الأمر ببعضهم أن يسدل بالقرآن على تحقيق زيه وفتنته والأمر في هذا يطول فتنبه أنت لمسألة وهي إن, أن عندكم يميل إلى عبد الله بن سيصل ويدعو إلى توليته وولايته وقد جرى منا ما قد علمتم وابطلع غيركم على أمور لا تعلمونها فلذلك اني أني وجدت له خطا كتبه إلى ولد اباطين يقول فيه أنت خابر أن الدولة غرضهم نفي الفساد من الأرض وتأمين السبل والرفق بالرعيه هذا لفظه ثم بعد ذلك ادعى أنه تاب والله أعلم بسرائره ولما كان في هذه الأيام في جماد الأخيرة وصل إلى الافلاج منه جملة خطوط أشرفت على ثلاثة منها بعث بها أناس يظن أنهم على رأيه وقد تبرأ منه وأن خطوطه ممؤتة عند أهل التوحيد ومن لفظ خطوطه إن كاتبنا الدولة وفوضنا على الأحساء والقطيف وغيرها فاحذروا بأسه وكونوا على علم وهذا جوابه نرجو الله أن يخذله وأن ينزل به بأسه الذي يتوعد به المسلمين فالقلب الذي يبقى فيه لهذا الرجل محبه وميل إليه فإن كان عبد الرحمن أبو الغنيني عندكم ففارضوا عليه هذا الكلام واسألوه عن قصة الشيخ محمد رحمه الله مع أخته فويقية لأنه كثيرا ما يذاكر بها وقولوا أي الجنايتين على الإسلام أشد جناية هذه المرأة التي جنايتها تختص بها أم جناية من جر المشركين والسبع بهم حتى نزلوا بلاد المسلمين وأعلنوا فيها الشرك وجميع المعاصي وهو مع ذلك يزعم أنهم ينفون الفساد ويؤمنون ويرفقون بالرأية فسبحان الله من طبع على قلوب من شاء من خلقه فبهذا يجب للعبد أن يخاف على دينه وقلبه من مثل قوله تعالى فلما زاغوا فزاغ الله قلوبهم ولولا ما نحن فيه من محبة الخير لمثل هؤلاء وإنني لكثير الدعاء لهم أن الله يزيل الشبهات عن قلوبهم ويظهر فيها النور كما يظهر الصبح من الليل لكان لنا قول ثاني المراسلة العاشرة للأمير محمد بن عايب من حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم محمد بن عايب سلمه الله وهداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نجيب الخط إبلاغ السلام وسؤال عن حالك ونخبرك أن لله الحمد طيبون جعلنا الله وإياكم شاكرين ومن حين قدم عليكم سعود ما أتيناكم لأنه بلغنا أخبار ما تديق بكم فلما وصلنا إلى الوادي وتحققنا أنها من أكاذيب المنافقين أحببنا مراسلتكم وذكر البعض مما في الخاطر فعلم أن الله سبحانه لما بين هذا الدين قام به محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهما الله واتبعه على ذلك من هداه الله استنكره اكثر الخلق من علماء السوء الله ونصر اهله على من عاداهم وعاقد من قام عليهم بانواع العقوبات على حسب عداوتهم ومحاربتهم وبعد ثم بقي له بقيه لا رجل ولا امراه وصار ذلك سنه ماضيه معلومه في كل من نصب لاهل هذا الدين العداوه والمحاربه أن الله يذهبه ويذله ويرد أن أنه يحصل بعض مقصوده فعلم يا أخي أن من زين أو دعا إلى الخروج على المسلمين فهو عدو لكم أداوة عظيمة لأنه يتسبب في إطاء هذه السنة عليكم أعادكم الله من ذلك وكم من ملك نفب المحاربة لأهل الإسلام فأشعله الله بأناس تحت يديه بعضهم ابنه وآخر أخوه وآخر حارسه وهذا أمر ما يخفاكم وفوعه وأنما ما يدعيه بعض الناس لسعود كمثل قولهم إنه خائف على نفسه أو أن أخاه مقصر في حقه ومقتر عليه أو أن والده معطيه الجنوب فهذه أمور ما لها حقيقة ولا يتفوه بها عاقل، وأن قولهم إنه خائف على نفسه فيقال لهم عبد الله بن حيوس العالم وخبر أن سعود عازم على الخروج من البلاد. وقيل له في ذلك فقال إني أبرأ إلى الله إني أقطع الرحل لو حدث على سعود أو غيره بعدما أعطاني العهد والميثاق. فإنه ظهر قاصد شر يكفيناه كما كفانا غيره. لا فإنه لم يقصد شيئا فمرده علينا. ولو أن عبد الله قاصد شر قاصد شر كان معه القدرة. وسعود خابر أن عبد الله قال له بينه وبينه أنا بلغني أمرك ولولا خوف الله حبستك فكيف يقال إن سعود خائف على نفسه لأن خوفه من الشيطان وعما قولهم إن عبد الله مقفر في حقه فيقال لهم من المعلوم أن قاعدة سعود قريب ألف ريال من الزاد والكسوة وبيت المال مشترك بين المشترك بين المسلمين والذي يدل عليه أدلة الشرع أن سعيد بن فيصل وإخوانه وسعيد بن آيد وإخوانه الواحد منهم أنه واحد من المسلمين ما يحل أن عبد الله بن فيصل ومحمد بن آيد يحنون بيت المال على إخوانهم وأقاربهم ويتركون المسلمين في الجوع والعلي فإن رجعتم سيرة أئمة العدل مثل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ما يفضلون أقاربهم على أحد المسلمين بل عمر بن الخطاب نقص ابنه عبد الله بن عمر من العطاء خمسمائة درهم عن عطاء المهاجرين فيارى الله للعجب كيف يقال ان عبد الله قطر على اخيه مع هذا التعاون العظيم واما قولهم ان فلسل اعطى سعود الجنود في المغازي ينزلون مع سليمان ثم مع سعود فلما تبين لفلسل رحمه الله ان سعود يجر الى نفسه وينافس اخاه اعزله من الخروج ونزله في الرياض ومات الإمام رحمه الله وسعود ما معه إلا من ما مليكه رحمه الله أعقل من أن يتسبب في شيء يصير آخره فرقة بين المسلمين وقطعات رحم لأن هذا الأمر الذي يذكر بعض الناس أن سعود يطلبه أمر محال ما يصلح في الدين ولا يستقيم عليه حال في الدين واجعل هذا الأمر في نفسك لو يقوم واحد من عيال آل يطلب أنك تجعل ألمع في يده أو شهران أو غيرها من النواحي هل سيستقيم هذا عندك أو تطيب نفسك فاتقوا الله عباد الله وأعلموا أن القدر سبيد الله وأن من حفر بأخيه بئرا وقع فيه واعلم أنه حملني على هذا نصحك والخوف عليكم والظن فيك مع ما أعطاك الله من العقل والفهم أنك تقبل النصح اللهم أعلمني شروع أنفسنا وسيئات أعمالنا وسلم لنا على آل آيب من عندك من الإخوان من لدينا الإمام والمشايخ والإخوان يسلمون عليكم وأنت السالم والسلام وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الرسالة الحادية عشرة من حمد ابن عتيق إلى الابن الكريم محمد بن علي رفع الله درجته في المهديين وأبقى له لسان صدق في الآخرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموجب الخط إبلاغك السلام والسؤال عن حالك سلك الله بك أحسن المسالك وجنبك أسباب المتالف والمهالك وخطك وفل أصلك الله بما يرضيه وعفى عنا وعنك يوم نلاقيه وتشر إلى أننا ننقو لك ما ذكره ابن القيم في آداب إبراهيم عليه السلام وقد نقلناها لك من كتاب جلاء الأفحام وهي هذه جعل الله حبك منها العمل والاقتداء بإمام الحنفاء قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم أول من قرى الضيف وأول من ختم وأول من راى الشيب فقال ما هذا يا رب فقال وقار قال رب زدني وقار وتأمل سناء الله عليه في اكرام ضيفه من الملائكة حيث يقول سبحانه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون ففي هذا من السناء على إبراهيم عليه السلام وجوه متعددة أحدها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون وهذا على أحد القولين أنه إكرام إبراهيم والثاني أنهم المكرمون عند الله جل اسمه ولا كنافية بين القولين والآية تدل على المعنيين الثاني قوله اذ دخلوا عليه فلم يذكر استئذانهم ففي هذا على أنه صلى الله عليه وسلم قد عرف بإكرام الضيثان واعتياد تراهم فبقي, فبقي منزله مضيفة مطروقا لما ورد لا يحتاج إلى استئذان بل استئذان الداخل دخوله وهذا غاية ما يكون من الكرم الثالث قوله سلام بالرفع وهم يسلمون عليه بالنصب والسلام بالرفع أكمل فإنه يدل على الجملة باسمية الدالة على الثبوت والدوام، والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد فإبراهيم حياهم تحية تحية أحسن من تحيتهم فإن قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما وقوله سلام أي سلام عليكم الرابع أنه حذف المبتدع من قوله قوم منكرون كرون، فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتاج من مواجهتهم بلفظ ينثر الضيف، ولو قال أنتم قوم منكرون كرون فحذف المبتدع هنا فحذف هنا من ألف الكلام. الخامس أنه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله فقال منكرون ولم يقل, يقل إني أن وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنفير والمواجهة بالخفونة السادس أنه راغ إلى أهله ليجيئهم بنزلهم والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاء بالطعام بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أو من حضره مكانكم حتى آتيكم بالطعام ونحو ذلك مما يوجد حياء الضيف واحتشامه السابع أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة فدل على أن ذلك معدا عندهم مهيئا للضيفان ولم يحتج إلى أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيره فيشتريه أو يستقرضه الثاني قوله جاء بعجل سمين دل على خدمته للضيف بنفسه ولم يقل فأمر لهم بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادره وهذا أبلغ في إكرام الضيف التاسع أنه جاء بعجل كامل ولم يأتي ببعضه, ببعضه منه وهذا من تمام كرمه عليه السلام العاشر أنه سمين لا هذي ومعلوم أن ذلك من أفخر أموارهم ويثله يتخذوا للاقتناء والتربية فآثر به يبي الحادي عشر أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خدامه بذلك الثاني عشر أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه وهذا أبلغ في الكرامة أن الضيف ثم يقرب الطعام إليه الثالث عشر أنه قال ألا تأكلون وهذا عرض وتلطف في القول وهو أحسن من قوله كلوا أو مدوا أيديكم ونحوها. وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه ولهذا يقولون بسم الله أولا تخيروا ونحو ذلك الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم الأكل أنه رآهم لا يأكلون ولم يكن ضيوفه يحتاجون معه إلى الإذن بالأكل بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلوا وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم ألا تأكلون ولهذا أوجس منهم خيفة أي أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم وهو الوجه الخامس عشر وأنهم لم يمتنعوا من الأكل لطعامه خاف منهم ولم يظهر لهم ذلك فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا لا تخف وبشره بالعلم فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب وما عداها من التكليفات التي هي تخلف وتكلف إنما هي من أوضاع الناس وعوائبهم وكفى هذه الآداب شرفا وفخرا تصل الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وسائر النبيين لأما مسألة الرجل الذي قال أنا مطلقها ثلاثا واعترف أنه قص طلاق الثلاث فهذا يقع بزوجته ثلاثة ولو لم يصرح بمقصوده ونيته وقد علمتم أن هذا هو المفتأ به عند جماهير العلماء وأكابر الأئمة وهذا لا يخفى عليك فإن كنت تلفت إلى القول بأن مثل هذا لا يقع به إلا واحدة فقد بلغت أني أفتيت به في حالات عرضت فأعلم أن هذا هو الذي عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم اجتهد عمر فأوقع الثلاث لأجل تغيير الأحوال والزمان واتبعه على ذلك أكابر الأئمة إلا أن القول الآخر لم يزل به قائم وإليه ذاهب وعليه جنه من العلماء من أتباع الأئمة الأربعة وكلام شيخ الإسلام ابن القيم فيه موجود عندكم وذكر الشيخ أن المجد ابن تيمية كان يفتي به سرا ونقل شيخنا عن جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوحاب أنه قال إن هذا القول أظهر من جهة الدليل إلا أن ما أقدر أن أخالف الجمهور وأنما بلغكم عني فأنا قدمت بعض البلاد فوجدت رجلا فقيرا لهم رأة له منها أبناء صغار قد سقط عليه جدار حتى انكسرت يداه ورجلاه فشتى إلي أن هذه المرأة غضبتني في هذه الحال حتى بلغ مني الغضب مبلغه وأنا على ما ترى من الحاجة والفقر والكسر والبرورة فأفتيت بأن طلاقه يقع منه واحدة ورددت المرأة عليه وقدمت بلدة أخرى فوجدت شيخا ثانيا ضعيف البدن ليس به حركة إلى شيء فذكر أن امرأته غضبته حتى أبلغ منه الغضب كل مبلغ فطلقها ثلاثا وقد نزل به ضرورة عظيمة فأفتيته بأن طلاقه يقع منه واحدة وردت المرأة في أمور تشبه هذا وها هنا أمر آخر نذكره شفاها أو في مكاتبة أخرى والمعرف عني عند الناس القول بما عليه الأئمة ولو رأيت أحدا متأحلا يفتي بذلك القول لما أنكرت عليه فنسأل الله لنا ولكم التوفيق ولعنا على ما يرضيه وقد قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وسلم لنا على والديك وإخوتك وعمك وإبراهيم بن الشيخ عيسى وإبراهيم بن راشد وآل فواز ومن العيال وسعود وعلي بن سلطان وجميع الإخوان من السلام وأنت سالم والسلام ثم بغى لي أن أذكر لك شيئا خطر بدولي فيما حصل بيننا وبين بعض الإخوان فتدبره وارده على من حولك من الإخوان من كان عنده فضل علم فليجد به والحق ضالة المؤمن ونعوذ بالله من رأي القلوب وهو المفوس الذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه وصفة الواقع أن بعض أمراء الزمان لما ابتلاه الله بمن خرج عليه بعث إلى الكفار من أهل بغداد وقد علمناهم عليه من الشرك الأكبر بدعاء العنوات والاستعانة بهم وتعطير الصفات بل فيهم من هو على مذهب الدهرية من تعطير الصانع وقد وضعوا لهم قانون يحكموا به بين الناس في الخصومات وأعرضوا عن كتاب الله وسنة نبيه ومنعوا من التحاكم إليهما نعماهم عليه من إشاء الزنا واللواط واستباحة المحرمات فكتب إليهم هذا الرجل مع رسوله الذي بعث وزين لهم القدوم إلى بلاد الإسلام ووصلوا إلى الأحزاء والقطيف وأظهروا فيها ما تقدم ذكره فأقام الله من ينكر ذلك ويبين خطأ فاعله وأنه لا يستقيم معه دين ولا دنيا فأما الذين كاتبهم مصدعاهم فأظهر الثوبة والندم والله يتوب على من تاب وأما ابن عجلان كتب رسالة ذكر فيها أن هذا الأمر جائز وصواب ورد على من أنكره وخطأه بل جعله ضالا من الصلاة المستقيم وكتبه الشيخ اللطيف رحمه الله وبيّن خطأه وأن الصواب في إنكار هذا الأمر وأن ذكره من الأدلة عليه لا له وعندنا له في ذلك أجوبة أديبة وفيها أنه لا ريب أن من أباح هذه الأمور هذا الأمر الملكور فهو من أبعد الناس من الإسلام ثم إني كتبت بعض ما ظهر لي فالله المستعان ذكر دليل بعض ما ظهر لي من كون ما كتبه ابن عجلان ردة, ردة عن, عن الدين الأول أنه مناقض لكلمة التوحيد لا إله إلا الله لأن معناها الكفر بالطاوط والإيمان بالله ومن المعلوم أن الكفر بالطاوط هو تركه والبراءة منه ومن أهله وقد قدم الله البراءة من المشركين على البراءة مما عبدوه وذكر ذلك عن جميع رسله كما قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وقال عن إبراهيم وأتزلكم ما تدعون من دون الله وقال تعالى فلما تزلهم وما يعبدون من دون الله وقال عن أصحاب الكهف وإذا تجلتموهم ما يعبدون إلا الله ونحوها من الآيات الثاني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن تولهم منكم فإنه منهم ولا يشك من له معرفة أن ما فعله ابن عجلان من أظهر الموالاة لهم وقد قال شيخ الإسلام في قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ظاهره تكفير التشبه بهم كما في قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن تأمل سياق هذه الآيات جيم أن بعض الموالاة قد يكون كفرا محدطا للأعمال فإنه أخبر أن من تولاهم فأنه منهم ثم قال فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حدثت آمالهم فأصبحوا خاسرين فانظر كيف ذكر حبوط آمال من والاهم ثم قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فانظر كيف حذر أهل الإيمان من الردة المترتبة على موالاة المشركين ثم قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء مع قوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل إليهم اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون والفسق يراد به الكفر كما في قوله وما يذل به إلا الفاسقين وقال تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا فيا الله كيف عاموا هؤلاء عن هذه الايات وضلوا عنها وعن امثالها قد قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء يعني قد برئ من الله وبرئ الله منه لارتداده عن دينه هذه عباة ابن جرير في تفسيره وهذا قليل من كثير يدل على ذلك والواجب على العبد أن يمعن النظر ويبحث فيما أشكل عليه ويكثر من الدعاء بمثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل إلى آخره فإن ظهر لأحد من الإخوان ما يناقض ذلك أو يرده فليكتب ما عنده فإن كان حقا قدر منه وإن كان باطلا سمع جوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم المراسلة الثانية عشرة من حمد بن عتيق إلى ابن الكريم ناصر بن حسين آفاه الله في دينه وبدنه وهداه لفروض الدين وسننه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد وموجب الخط إبلاغك السلام والسؤال عن حالك ومن قبل كلام الشيخ في التهذيب فهو طويل لأنه ذكر الخلاف في المسألة ولكن أعرف الفرق بين من دعي باسم السيد مع كراهته لذلك وبين من ترشح للتسمي به وغضب على من لم يسمه به فإنه لا شك في قبح هذا الثاني منها أن ابن عباس فسر الصمد بالسيد الذي كمل في جميع أنواع السؤد وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى ومنها أنه صح عن ابن عباس في قوله تعالى قل الله أبغي ربا إلها وسيد إلها سيدا ومنها أن التصمي بذلك وعدم الرضا عن من سلبه يدل على كبر في النفس وإعجاب وذلك ينافي كمال التوحيد ويقبح في نفس العبودية وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي الكبرياء رداءي والعظمة إزاري". فمن نزعني شيئا منهما عذبته والتأذيب لا يكون على مكروه تنزيها وإنما يكون على المحرم والوجوه التي تذل على كراحة التسمي بذلك والمنع منه كثيرة والكلام في من أطلق ذلك على الغير على الكلام في من تسمى به ووالى عليه وعادى فتأملوا وأما مسألة آل فقد أكثرتم الكلام فيها وكان ينبغي الاختصار وما ذكرته عن الفقهاء في توجيه اليمين على جماعة أمر معلوم ولكن يخطر علينا فساد المقاصد في هذه الأوقات وقف بعض الناس ألا الآخر وإن كان يعلم أنه لا خبر عنده فأما المشتري ومن تحققتم أن عنده في ذلك خبر فلا بأس بتحليفه وأما من غاب عن ذلك وغلب الظن على أن ما عنده فيه خبر فلا أرى لتحليفه وجهه لا فيما والمسألة التي ذكرتها عند الفقهاء في مثل دين ثابت أو حق وأن اختلاف المشتري والشفية فهي مسألة أخرى فإن الشفية لو ترك الشفعة لم يكن عليه نقص وقد ذكر ذلك أنه إذا تعذرت معرفة الثمن سقوة الشفعة في بعض الصور ذكره في الإقناع وغيره وفي بعض المسائل إذا تعذرت المعرفة قوم الشخص المشفوع ولا مانع من القول بذلك وعما إلزام المرأة أن تحلف لكل صبي صغير وكبير وذكر وأنثى يمينا فهذا مما يمجه العقل الصحيح في هذه المسألة فإن الشفعة إذا لدفع الضرر والأمور التي تسقطها كثيرة والتهمة في الزيادة في الثمن ليست كالحقوق المشار إليها فلو يقال يحلف عشرون أو ثلاثون أو أكثر من ذلك أنا لم أقل على نص الفقهاء فيها بعينها والذي تقتضيه أصول الشريعة عندي ذكرت لك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم المراسلة الثالثة عشره من حمد بن أتيق إلى ابن المكرم الشيخ ناصر بن حسين أقر الله له العين وأزال عنه الحجب والرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد من قبل المسألة في المبيع الذي له شفعاء بعضهم حاضر وبعضهم غائب فالذي يكره الفقهاء أن الحاضر لا يملك إلا أخذ الكل أو الترك وأنه لو طلب حصته وامتنع من أخذ حصه شريكه بطلت شفاعته قاله في منتهى نفع وكذلك ذكره صاحب الإقناع وغيرهما وعلم ذلك بأن فيه إضرارا على ومعلل له أن للمشتري الانتفاع، وعليه لو رضي المشتري بالتشقيص، ودفع إلى الحاضر حصته فلا بأس. ثم إذا قدم الغائب طلب حصته أخذها من المشتري، وإن تركها فهي للمشتري، لأنه رضي التشقيص المبيع هذا ما ظهر لي. وعن المسألة الثانية، فالرجل الذي يدين آخر، حتى اجتمع عليه حقوق، وقط قطع له فيها أرض، وصار بينه أكثر من ثمن الأرض. وتقول ما فعله إلا حيلة إلى آخره فالجواب إن ظهرت الحيلة في أصل الدين بحيث يبينه ثمن الريال بريالين مثلا وبأن الاتفاق منهما على قصد إبعاد الشفيع فلا يبعد أن تقوم الأرض ويأخذها الشفيع بذلك فإن كان تكثير ثمن الزاد مثلا لنقل صاحب الأرض أو سعب آخر فلا يملكه الشفيع إلا بالثمن الذي وقع عليه العقد والظنون والتوهمات لا ترتب عليها الأحكام مع قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكبر الحديث وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أملاه المجيد في التاسع والعشرين من المحرم سنة سبع وتسعين بعد المئتين والألف من تجارة النبوية المراسلة الرابعة عشرة من حمد بن عتيق إلى المكرم علي بن إبراهيم بن هزره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنجب الخط إبلاه والسلام وتذكر أنك هام بتزوج امرأة وقد جعلتها عليك مثل فرج أمك وقبل الجواب نذكر لك أن الله سنى قول القائل هي كظهر أمي منكرا من القول وزورا فكيف إذا صرح بالذي ينبغي الكناية عنه تأدبا وعما الجواب فقال أبو مجد بن قدامه الظهر من الأجنبية يصح سواء قال ذلك لمرأة بعينها أو قال كل النساء كظهر أمي وسواء أوقعه أو علقه على التزويج فقال كل امراه أتزوجها فهي علي كظهر أمي وما تزوج التي ظهر منها لم يطارها حتى يكفر يروى نحو هذا عن عمر رضي الله عنه وبه قال سعيد بن مسيب وعورة وعطاء والحسن ومالك وإسحاق ويحتمل أن يثبت حكم الظهار قبل التزويج وهو قول النوري وأبي حنيف والشافعي ويرى ذلك عن ابن عباس لقوله تعالى والذين يظهرون من نسائهم والأجنبية ليست من نسائهم ولأن الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيدا بنسائهم فلم يثبت حكمها في الأجنبية كالإلاء ولأنه حرم محرمه فلم يلزمه شيء كما لو قال أنت حرام ولأنه نوع تحريم فلم يتقدم النكاح تبطلاق انتهى ملخصا من المونين فقد عرفت هذه القولين وما أهل القول الأول عمر وما أهل الثاني بن عباس والأول هو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة ولا يخفى أن طريقة الورع اجتناب هذا التزويج والنساء سوى هذه كثير إلا إن أردت أن تفعل الكفارة التي ذكرها الله في سورة المجادلة فقد تبين أن الظهار لا يمنع من العقد ولكن لا تقربها إلا بعد التكفير فإن أراد أحد أن يترخص لأجل قول ابن أباس رضي الله عنه وأبي حنيفة والشافعي والنووي فلا كفارة ولا محذور وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم المراسلة الخامسة عشرة من حمد بن أتيق إلى الأخ الله بن صالح أفلح الله له الشأن وهداه للإسلام والإيمان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد سنحمد الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه ونسأله أن يسلي على محمد صلى الله عليه وسلم ووصل إلينا كتابك وفهمنا مضمون خطابك وإن كان في صبره ما لا يليق ولا يصدر عن عين تحقيق وقد علمت في مدح الإنسان في وجهه من الذم وإن كان بحق فكيف إذا كان بغير ذلك ثم إن خطابك طلب المشهورة مني بالانتقال من بلادك فأقول اعلم أن الله سبحانه وبحمده بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بحنيفية ملة إبراهيم وأبره باتباعها بقوله ثم أوحين إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وأمره بالتصريح لمن تركها بأنه لازم له وبريء من, من خالفها بقوله قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهة الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين بل امره الله ان يصرح بكفر الكافرين وضرعتهم من الدين لقوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون من أعبد وأمثال هذا في القرآن كثير وبالجمية فأصل دين جميع الرسل هو القيام بالتوحيد ومحبته ومحبة أهله وموالاتهم وإنكار الشرك تكفير أهله وبعدهم وإظهار عداوتهم كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لطومهم إنا منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدى حتى تؤمنوا بالله وحده ومعنى قوله بداء ظهر وبان ومراء التصريح باستمرار العداوة والبغضاء لمن لم يوحد ربه فمن حقق ذلك علما وعملا وصرح به حتى يعلم منه أهل بلده لم تجب عليه الهجرة من أي بلد كان وعما من لم يكن كذلك بل أنه إذا ترك يصلي ويصوم ويحج سقطت عنه الهجرة فهل جهل بالدين وعثور عن زجة رسالة المرسلين فإن البلاد إذا كان الحكم فيها لأهل الباطل أو البالي القمور وشربة الخمور وأهل القمار فهم لا يربون إلا بشعائر الشرك وأحكام التواغيد وكل موت يكون كذلك لا يشك من له أدنى ممارسة للكتاب والسنة أن أهله على غير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتأمل العاقل وليبحث الناصح لنفسه عن السبب الحامل لقريشنا على إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة وهي أسرف البقاء فإن من المعلوم أنهما أخرجوهم إلا بعدما صرحوا بأي بدينهم وضلل آبائهم فأرادوا منه صلى الله عليه وسلم الكف عن ذلك وتوعدوه وأصحابه بالإخراج وشكل إليه أصحابه شدة أذى المشركين لهم فأمرهم بالصبر والتأسيب من كان قبلهم من من أوذي ولم يقل لهم تركوا عيبدي من المشركين وتسفيها أحلامهم فاختار الخروج بأصحابه ومفارقة الأوطان مع أنها أشرف بقاة على وجه الأرض لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغ من كثيره وسع نعم ان كانت ولاية أهل الإسلام عليكم ضافيه وأوامرهم فيكم نافلة وأيدي أهل الشرك والضلال عنكم قاصرة ولم يبقى إلا جفاء في الفروع وتقصير في بعض الواجبات ونحو ذلك ففي مثل هذه الحال قد تكون الهجرة مستحبة في حق بعض الناس فإن كان في اقامه الإنسان تخفيف للشر وتكفير للخير فربما يترجح في حطه الإقامة إذا لم يخف على دينه من الفتن ولماذا ذكرناه يظهر للمتأمل ما يصلح دينه هو السلام رحمه الله إذا كان الرجل يتهم بالركون إلى الكفار هل تجوز مجالسته ومحادثته أم لا فأجاب قد حرم الله تعالى في كتابه الركون إلى الذين ظلموا فإن كان الركون ظاهرا معلما فلا يجوز للمؤمن أن يتخذ الراكن جلسا وأما محادثته فإن كانت لنصيحته ودعوته إلى الله عن هذا المنكر فهذه لا بأس بها بل هي طاعة الله تعالى وجهاد في سبيله وأما محادثته صاحبا وخليلا فذلك لا يجوز وهو من القوادح في الدين وأما إذا لم يكن الركوم ظاهرا وليس إلا مجرد تهم أهلا عليها فلا يجوز هجر المسلم لأجل ذلك والله أعلم المراسلة السادسة عشرة من حمد ابن عتيق إلى, إلى ابن الإمام سعود سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد وصل ألي خطك وتأملته وكثرت الزمون فيه حتى أنني ظننت أن الذي أملاه غيرك لأن فيه أمورا ما تسر من عاطل وفيه أكاذيب ما تليق بمثلك وتذكر أنك أشرفت على خط لمبارك بن محمد وتحققته فتقول ذلك ما كنا نبغي فإنك المقصول به وتحققنا أن مباركا يوصله إليك وأردت أن يكون ليحجه عليك عند الله قد جاءنا خط من مبارك يقول فيه ويشهد إن هذا الكلام الذي فيه هو الحق الذي ليس بعده حق وقد رآه كثير من الإخوان فما أنكر منه شيئا فلا يبر الحق جحدك له فإن كان لك حيلة في جواب عما فيه من الآيات والأحاديث فأجب عنها وإلا فاتق الله ولا تغتر ببعاية الليس لها عصل وأما قولك إنه غيرني طنع الدنيا فأنا لا أزكي نفسي ودم على خطر ما دامت رؤه في جسده وأما في هذا الأمر فأنا جازم أني على الحق وإله الحمد فإن إلى ما تعلمه مني مما كنت أقول لك وأجاهرك به عرفت أن طمع الدنيا ما يغيرني ولا قوة إلا بالله وأما إن كارك مولاة أهل النجران فهو مكابرة لأنها أمر قد اشتهر، واحتجت بأن عبد الله الشريف نقول نبروا إلى الله من موالاة الشريف وأهل إيران جميعا، ونقولك أيضا لا شك أن عبد الله وقبله والده وقبله جدك تركي رحمه الله يقاتلون الشريف، وينهون ويتطدون بأنهم يفعلون ذلك مكافأة من المسلمين والدفاع لشر الدول، ولا نحملهم إلا على الصدق، وأنتم تكاتبون أهل إيران وتسرخون بهم على أهل الإسلام. لتفريق جماعتهم والإفسد العرب الأرض وأنتم تعلمون عذاوتهم لهذا الدين وأهله وما جرى بينهم وبين أهل الإسلام أفلا يستحيل عاقل وأما قولك إنكم ما انكرتم على عبد الله سنقول لك أولا أنا لا إن لا نقول إن مجرد المكاتبة تفز من الموالاة الموجبة للإنكار وأيضا نفيك لإنكارنا رجما بالغيب فإنه ليس من شرط الإنكار اطلاعك عليه من فضلك تابع وقية المادة المسائل والفتاوى المسألة الأولى مسألة الاستثناء في الإيمان الحمد لله وحده وبعد فقد سئل الشيخ حمد بن عتيق عن قول الفقهاء من قال أنا مؤمن إن شاء الله إن به في الحال يكفر وإن به في المال لم يكفر فأجاب هذا سؤال من لا يحسن السؤال فإن ظاهره أن جميع الفقهاء يقولون ذلك ومن له خبرة بأقوال الفقهاء يحقق أن هذه مجازفة عليهم وقول بلا علم فإن كان بعض المتأخرين من بعض أهل المذاهب قال ذلك فهو قول محدث من أقوال أهل البدع وأنا أذكر لك من كلام العلماء في الاستثناء في الإيمان وهو قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله ليتضح الخطأ من الصواب ويعلم من الأولى بالحق في هذا الباب قال شيخ الإسلام نتيمية رحمه الله تعالى فأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله فالناس فيه على ثلاثة أقوال منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من لا يجوز الأمرين باعتبارين وهذا أصح الأقوال فالذين يحرمونه هم الموجئة والجهنية ونحوهم من يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه كالتسليط الرب ونحو ذلك مما في قلبه فيقول أحدهم أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني قرأت الفاتحة فمن استثنى في إيمانه فوشاك فيه عندهم وأما الذين أوجدوا الاستثناء فلهم فيه خذان أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وهو ماخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم مما يريد أن ينصر ما استشهد عليه أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن به شاء الله. ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل. وهذا وإن علل به الكثير من المتاخرين من أصحاب الحديث، من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، فما علمت أحدا من السلف علل به الاستثناء. قلت المرجئة والجهمية يحرمون الاستثناء في الحال والمآل وهؤلاء يبيحونه في المال ويمنعونه في الحال قال شيخ الإسلام رحمه الله والمعخذ الثاني في الاستثناء أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به كله وترك المحرمات كلها فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمر به وترك كل ما نهى عنه فيكون من أولياء الله وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لها بما لا يعلم ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال وهذا ما أخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وانجوزوا ترك الاستثناء بمعن آخر وروى الخلال عن أبي طالب طال سمعت أبا عبد الله يقول لا نجد جدا من الاستثناء لأنهم إذا قال مؤمن فقد جاء بالقول فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول وعن إسحاق ابن إبراهيم قال سمعت أبا عبد الله يقول أذهب إلى حديث المسعور في الاستثناء في الإيمان ولأن الإيمان قول وعمل والعمل فعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون فراغنا في العمل فيعجبني أن يستثني في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله ومثل هذا كثير من كلام أحمد وأمثاله وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات المستحق للجنة إذا مات وأن يفرط بترك الأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي الله فإذا قال أنا مؤمن قطعا كان كقوله أنا بر تقي ولي لله قطعا وكان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل غيره أمؤمن أنت ويكرهون الجواب لأن هذا بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لطولهم فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر بل يجد قلبه مصدقا لما جاء به الرسول فيقول أنا مؤمن فلما علم السلف مقصودهم صاروا يكرهون السؤال ويفصلون الجواب ويفصلون الجواب وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أن يقال أنا مؤمن بالاستثناء إذا أراد ذلك لكي ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بالاستثناء قلت فظهر القول الثالث الذي هو الصحيح وهو أنه إذا قال أنا مؤمن فإن أراد بذلك الإيمان المقيد الذي لا يستلزم الكمال جاز له ترك الاستثناء وإن أراد المطلق المستلزم للكمال فعليه الاستثناء في ذلك قال الخلال أخبرني حرب أم إسماعيل وأبو داود قال أبو داود سمعت أحمد قال سمعت سفيان بن عوينه يقول إذا سئل المؤمن أمؤمن أنت لم يجبه ويقول سؤالك إياه بدعة ولا أشك في إيماني وقال إن شاء الله ليس يكره ولا يدخل الشك وقد أخبرني عن أحمد أنه قال لا نشك في إيماننا وأن السائل لا يشك في إيمان المسؤول وهذا أبلغ وهو إنما يجزم بأنه مقر مصدق بما جاء به الرسول لا يجزم بأنه قائم بالواجب فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذا الحال ويجعون الاستثناء عائدا إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور هذا ملخص كلامه في كتاب الإيمان وقال في موضوع آخر والناس لهم في الاستثناء ثلاثة أقوال منهم يحرمه كطائفة من الحنفية ويقولون من يستثني فهو شاك ومنهم يوجبه كطائفة من أهل الحديث ومنهم يجوزه أو يستحبه وهذا أعدل الأقوال فإن الاستثناء له وجه صحيح وتركه له وجه صحيح فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات ويخاف أن لا يكون أتى فقد أحسن ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة فاستثنى خوف سوء الخاتمة فقد أصعد ومن استثنى أيضا خوف من تزكيه نفسه أو مدحها بما يعلمه من التصديق في ترك الاستثناء فهو مصيب فتبين بما ذكرناه من الكلام الذي قدمناه أن هذا الإراد قول غير, قول غير معروف عند العلماء المقصدى بهم فضلا من أن يكون الفقهاء كلهم قد قالوه إذا كان الأمر كذلك وظهر كلام من يتد به وما هو الثواب منه فلا حاجة بنا إلى معرفة الأقوال المتبعة المسألة الثانية وهي قول السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا في الجنة فهو في النار فلذي وقفت عليه أن هذا من كلام عمر كما رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال هو عالم فهو جاهل ومن قال هو في الجنة فهو في النار وأنت لم تذكر له إثناء ولا نسبة إلى أصل وقد علم أنه لا يجوز لأحد أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بمجرد وجود سواد في بياض وترصب ذلك معروف في كتب أهل العلم والحديث وأما مراد عمر فقد قال بعض الناس إن المراد إذا قال أنا مؤمن آمنا من مكر الله وتأمنا على الله وقال بعضهم أي من قال أنا مؤمن بالطاووت فهو كافر بالله كذلك من قال هو في الجنة قطعا تكيير بحديث الأعماب الخواتين وقال ذلك من الأقوال البعيدة الضعيفة وأما أنا فأقول الله أعلم بمراد الخليفة الراشد ولا أعلم في ذلك شيئا تطمئن إليه النفوس ولا يستحي من سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم فالله أعلم المسألة الثالثة قوله هل يجوز للإنسان أن يحدث نفسه؟ بقول أنا منافق أنا أخشى الكفر وهل هذا شك في الدين أم لا والجواب قال البخاري في صحيحه قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائد وقال ابن القيم تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين لعلمهم بدقة, بدقه وجل جله تفاصيله وجمله سأتنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا حذيفة الله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم فيقول لا ولا أزكي بعدك أحدا يعني لا أفتح هذا الباب في تذكية الناس ليس معناه أنه لم يبرئ من النفاق غيره وكيف يكون ما هو من صفات السادقين الأولين شكا في الدين وعن الحسن البصرين في النفاق ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن وقال ابن القيم رحمه الله وبحسب إيمان العبد ومعرفته يشد خوفه أن يكون منهم ولهذا شد خوف سادة الأمة وسادقها على أنفسهم أن يكونوا منهم انتهى فكلما زاد الإيمان اشتد الخوف من النفاق وعلى حسب ضعف الإيمان يكون الأمن منه وأما خوف الكفر فيكفي فيه قول الله تعالى إخبارا عن خليله إبراهيم وجوني وبني أن نعبد الأصنام وهو يدل على شدة خوفه من هذا الأمر وفي الدعاء المأثور اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وأن أرد إلى أرض للعمر وأعلم أن كون الإنسان يشتد خوفه من الكفر والنفاق ويكثر البحث عن أسبابهما ونحو ذلك هو أمر غير التلفظ به وكونه يقول أنا منافق فذاك لون وهذا لون الله أعلم صلى الله على محمد المسألة الرابعة سؤال ورد على الشيخ حمد بن عتيق في المحرمة المعروفة بأخضر قطن فأجاب بياه الله عنها خيرا المحرمة المعروفة بأخضر قطن بعدما صار أهل الشام يزيدون في سلاطينها حتى يكون فيها أكثر من عشر أصابع عرضا في طول ذراعين إن هذه المحرمة على ذي الصفح حرام من وجهي ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه وقال إني لم أعطكها لتلبسها فأمرني فأطرتها إقسمتها بين نسائي. وعن عمر بن خطاب رضي الله عنه أنه رأى حلة سيراء فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك والجمعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة رواه مسلم وأبو داود والنسائي وقال السيراء المضلع بالقز وقال ابن الأثير السيراء بكسر السين والمد وفتح الراء السيراء, السيراء نوع من البرود ويخالطه حرير كالسيور ونقل العيني في شرح البخاري عن الأصمعي والخليل وآخرين أنها ثياب فيها خطوط من حرير وقز وإنما قيل لها سيراء لتسير الخطوط فيها كأنها السيور انتهى وهذه المحرم أقل أحوالها ما ذكره هؤلاء العلماء بلا شك والوجه الثاني أنها حرام على طريقة الحنابلة لأنهم ذكروا أن المباح إنما هو أربعة وأصابع، فما دون ذلك. وذكر أنه إذا كان في ثياب متعددة قدر زائد على المباح أنه لا بأس به. ذكره في الإقناع والمبدع وغيرهما. مفهومه أن ذلك إذا كان في ثوب واحد حرم. وقد سرح بهذا المفهوم عبد الله أبو الطين فقال إذا كان بين قدر كل إصبعين أو ثلاث فاصل غير حرير فلا شك أنه يضم بعض ذلك إلى بعض. لألا يلزم جعل الثوب كله حريرة ويفصل بين كل ثلاث أصابه مثلا بفاصل غير حرير انتهى وهذا المحذور بعينه هو الذي قصده أهل الشمال المحتالون على إباحة المحرمات وهذا إذا سلمنا ما فهم عامة الإخوان بأن الطول غير معتبر وأمن على المفهوم الآخر فالأمر أعظم من ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم سؤل الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله عن مسائل فأجاب عليكم السلام رحمة الله وبركاته وبعد تسأل عن صاحب مواقف من البدع والمنكرات ويرتاب الإخوان ويسعى في أباهم هل يصلي بالجماعة أم لا الجواب الرجل الذي هذه أوصافه يجب هجره وعزله عن الصلاة بالناس حتى اتب الثانية هي الأولى لها هل يزوجها الأمير أو القاضي الجواب قال من أحمد القاضي أحب العين من الأمير انتهى إلا إذا لم يكن في البلد قادم وصار الأمير عاطلا واجتهد فيما يصبح حال المرأة من كفئها وما يجب لها من حق جاء له تزويجها وهذا على القول الصحيح وأما على قول بعض الفقهاء من أن اليتيمة التي دون التسع لا تزوج حتى تبلغ فالآن ظاهر الثالثة هل تزوج اليتيمة بغير إذنها الجواب لا تجبر اليتيمة على التزويج لأن العلماء اختلفوا إذا أذنت هل يجوز أم لا واعلم أنه لا يتمى بعد احتلام الرابعة إذا كان في رجل إنسان مقع بعد الودوق هل يضلها بريقه أم لا الجواب ريق الإنسان لا يرفع الحدث الخامسة إذا كانت يتين عند رجل وأراد أن يتزوجها وهو وليها ومعه عمة لها من الكتاب هل يجوز له ذلك أم لا فهذه مسألتان إحداهما كون الإنسان تزوج اليتيم التي في حجره وقد ذكرها الله في كتابه وجاءت الأحاديث في ذكرها عن عائشة رضي الله عنها فحصل ذلك أن الله أمره إذا أراد أن يتزوجها يعطيها جهازا كاملا ولا ينقصها إذا, كان إذا كانت ذات مال وجمال اما يليق بها المهور امثالها أمثالها لأنها لو لم يكن لها مال ولا جمال لا عنها إلى غيرها الثانية الجمع بين موطوئة الرجل وبنته من غيرها هو جائز كما ذكره الفقهاء في كتبهم الثالثة إذا مر رجل على جماعة بعدما سكت المؤذن وقال لهم صلوا إلحقوا الصلاة أو طرق على رجل بيته هل يكره ذلك أم لا الجواب إذا كان هؤلاء الجماعة لم يسمعوا المؤذن جاز له أن يأمرهم بالصلاة كذلك صاحب البيت إذا لم يسمع المؤذن جاز له أن يطلق عليه بيته كذلك إذا كان هؤلاء الجماعة من أطراف الناس الذين يخاف أنهم يتغافلون عن صلاة الجماعة سن له أمرهم بها كذلك يجوز في الأحوال النادرة وأما اتخاذ ذلك عادة مستمرة مع كون الناس يسمعون المؤذنين فقد ذكر العلماء أن ذلك لا ينبغي السابعة إذا طلقت امرأة هل يجوز خطبتها وكسوتها وفي عدة الأول أم لا؟ الجواب أن الطلاق نوعان رجعي وبائن ففي الرجعي لا يحل له شيء من ذلك لا تعريضا ولا تصريحا وفائده عاصم لله ولعسوله لأن الرجعة زوجة وأما إذا كان الطلاق بائن فقد أباح الله التعريض في مثل أن يقول إني أريد أن أتزوج أو لو وجدت امرأة تصلح لي لتزوجتها ونحو هذا وأما التصريح فهو يحرم لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية الثامن إذا كان رجل قارئا وهو شاعر ويطق الدمام وهو يصلي بالجماعة أم لا الجواب الأصل أن الشعر منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم ومنوع وفي الحديث لا يمتلئ جوف بن آدم قيحا غير خير من أن يمتلأ شعر ودرب الدمام من اللهو المنهي عنه فإذا كان الرجل يغلب عليه الأشعار واستعمال الملاهي لم يجز أن يجعل إماما يصلي بالناس التسعة إذا نوخت قوافل في البلاد وأخذوا فيها قدر ثلاث ليالين أو أكثر إلى آخره الجواب مثل هؤلاء السنة في حقهم أنهم يصلون كل ثلاث في وقتها مقصورة يصلون الظهر ركعتين في وقته والعصر والعشاء كذلك فإن صلوا مع الجماعة في الأوقات فهو جائز وأما كان أنهم يقصرون ويجمعون مع كونهم مقيمين فهذا خلاف السنة فأخبروهم بالسنة ومروهم بالعمل بها العاشرة إذا قال لامرأته أنت علي ظهر أمي وهو لا يقدر على العثق ولا على الصيام الجواب أطعم ستين مسكين لكل مسكين مد بر ونصف صاع من غيره الحادية عشر إذا كبر قبل إمامه تكبيرة الإحرام هل له صلاة أم لا الجواب لا صلاة له إلا إن أعاد التكبير بعد إمامه الثانية عشر إذا قال في كلامه في بدني أو حالي أو في همتي أو في حلالي أو في عيني هل يكره ذلك وينهى عنه أم لا؟ الجواب لم يبلغني في ذلك شيء من كراهة ولا غيرها لا إن قصد بقوله في ذمة أو في حلال النذر واليمين فقد جاء الحديث إن كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين وفي حديث آخر إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل وفي أثر أخرى النهي عن النذر فإن قصد بذلك اليمين وعين ما حلف عليه لذنته الكفارة لم يفعل هذا ما تيسر مع طلة الكتب وانتفاء الأعوان وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم المسألة الخامسة رسول شيخنا حمد بن عتيق في جوابه لمن نظره في حكم أهل مكة وما يقال في البلد نفسه فاجاب بقوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جرت المذاكره في كون مكة بلد كفر عن بلد إسلام فنقول وبالله التوفيق قد الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو دين جميع الرسل وحقيقته هو مضمون شهاية لا إله إلا الله وهو أن يكون الله معبوذ الخلائق فلا يتعبدون لغيره بنوع من أنواع العبادة ومخ العبادة هو الدعاء ومنها الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والذبح والصلاة وأنواع العبادة كثيرة وهذا العصر العظيم الذي هو شرط في صحة كل عمل والأصل الثاني هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وتحكيمه في دقيق الأمور وجليلها وتعظيم شرائه ودينه والإذعان لأحكامه في أصول الدين وفروعه فالأول في الشرك ولا يصح مع وجوده والثاني في البدع ولا يستقيم مع حدوثها فيتحقق وجود هذين الأصلين علما وعملا ودعوة وكان هذا دين أهل البلد أي بلد كان بأن عملوا به ودعوا إليه وكانوا أولياء لمن دان به ومعابين لمن خالفه فهم موحدون وأما إذا كان الشرك فاشية مثل بيع الكعبة والمقام والحطيم ودعاء الأنبياء والصالحين وإشاء توابع الشرك مثل الزنا والربا وأنواع الظلم ونبذ السنن وراء الظهر وفشو البدع والضلالات وصارت تحاكم إلى الأئمة الظلمة ونواب المشركين وصارت الدعوة إلى غير القرآن والصنة وصار هذا معلوما في أي وصار هذا معلوم في أي بلد كان فلا من له أبنى علم أن هذه البلاد محكوم عليها بأنها بلاد كفر وشرك لسيما إذا كانوا معادين أهل التوحيد وسائلين في إزالة دينهم وفي تخريب بلاد المسلمين وإذا عرضت إقامة الدليل على ذلك وجدت القرآن كله فيه قد عليه العلماء فهو معلوم بالضيورة عند كل عالم وأما قول قائل ما ذكرتم من الشرك إنما هو من الآفاقية لا من أهل البلد فيقال له أولا هذا إن مكابرة وإن عدم علم بالواقع ثاني المتقرر أن أهل الأفاق تبع لأهل تلك البلاد في دعاء الكعبة والمقام والحطين كما يسمعه كل سامي ويعرفه كل واحد ويقال ثاني إذا تقرر وصار هذا معلوم فذاك كاف في المسألة ومن الذي يفرق في ذلك ويرى الله العجب إذا كنتم تخون توحيدكم في بلادهم ولا تقدرون أن تصرحوا بدينكم وتخاف وتخافتون بصلاتكم لأنكم أرمتم عذابتهم لهذا الدين وبغضهم لمن دان به فكيف يطع لعاقل إشكال؟ أرأيت قال رجل منكم لمن يدعو الكعبة والمقام والحطيم ويدعو الرسول والصحابة يا هذا لا تدعو غير الله أو أنت مشرك هل تراه يسامحونه أم يقيدونه؟ فليعلم المجادل أنه ليس على توحيد الله فوالله ما أعرف التوحيد ولا تحقق بإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا عندهم قائلا لهؤلاء راجعوا دينكم أو اهدموا البناءات, البناءات التي على القبور؟ ولا يحب لكم دعاء غير الله هل ترى يكفيهم فيه فعل قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم لا والله لا والله وإذا كانت الدار دار إسلام لأي شيء لم تدعوهم إلى الإسلام وتأمروهم بهدم القباب واجتناب الشرك وتوابعه فأيكم قد وركم أنه يصلون أو يحجون أو يصومون ويتصدقون فتأملوا الأمر من أوله وهو أن التوحيد قد تقرر في مكة بدعوة إسماعيل بن إبراهيم خير عليه السلام ومكث أهل مكة عليهم مدة من الزمان ثم إنهم فشى فيهم الشرك بسبب عمر بن روحي وصاروا مشركين وصارت البلاد بلاد شرك مع أنه قد بقي معهم أشياء من الدين وكما كان يحجون ويتصدقون على الحاج وغير الحاج وقد بلغكم الشارع الدم الطلب الذي أخلص فيه لقصة في الفيم وغير ذلك من البقايا ولم يمع الزمان ذلك من تكفيرهم وعداوتهم بل الظاهر عندنا وعند قولنا أن شركهم اليوم أعلم من ذلك الزمان بل قبل هذا كله أنه مكث أهل الأرض بعد آدم عشر تقولون على التوحيد حتى حدث فيهم في الصالحين فدعوهم مع الله فكفروا فبعث الله إليهم نوح عليه السلام ندعو إلى التوحيد فتأمل ما قص الله عنهم وكذا ما ذكر الله عن هود عليه السلام أنه دعاهم إلى إخلاص العبادة لله لأنهم من ينزعوه في أصل العبادة وقال ذلك إبراهيم دع قومه إلى إخلاص التوحيد وإلا فقد أقر الله بالألهية وجمع الأمر أنه إذا ظهر في بلد دعاء غير الله وتوابع ذلك واستمر أهلها عليه وقاتلوا عليه وتقررت عندهم دابة أهل التوحيد وعبدوا عن من للدين فكيف لا يحكم عليها بأنها بلد كفر؟ ولو كان لا ينتسب لأهل الكفر وأنهم منهم بريئون عن مسبته لهم وتخديتهم لمن دان به والحكم عليهم لأنهم خوارج أو كفار فسوف إذا كانت هذه الأشياء كلها موجودة فهذه مسألة عامة كلية وأما القضايا الجزئية فنقول قد دل القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منهم مولاة أهل الشرك والانقياد لهم ارتد بذلك عندنا. دينه قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سور لهم وأم مع قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم لا من نظر في قوله تعالى فلا تقولوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم وأجلة هذا كثيرة ولا تنسوا ما ذكر الله في سورة الطوبة لا تعتدروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقوله ولقد قالوا كلمة, ولقد قالوا كلمة الكفر واذكر قيله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين عربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون تأمل قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر فكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا في موضعين وقد امتعى حالهم إذا دعوا إلى التوحيد انتهى والله أعلم ومن كتاب العبادات الجزء الرابع عن الدرر السنية في الأجوبة النهلية ننقل أجوبة الشيخ حمد بن عتيق عن عشين مسألة سؤل عن الجسيات أو غيره إذا يبع في النزاع. هو القف أو غيره فأجاب لا بأس بالماء الذي يجعل فيه جفجاف والذي يتغير مثل الماء الألذية من الظل الذي يجعل عليه إذا أصابه المطر سئل عن نسي المسح على خفيف فأجاب إذا نسي المسح على خفيف فعليه الإعادة لأنه ترك أدوين واجاب القيء والرعاف لا ينقض إذا كان خفيفا ولا ينفتر من صلاته إذا كان يسيرا سؤل عن ودوء من جنابه قبل غسل هل يجب فأجاب لا يجب بل هو سنة سؤل عن من اغتسل عريانا بين الناس فأجاب ومن اغتسل عريانا بين الناس لم يجوز وإن كان وحده جاز وقال أحمد لا يؤجبني أن يدخل الماء إلا لأن الماء لأن للماء سكانا سؤل عن الرجل يكون معه ماء قليل وفي بدنه أو فيبه نجاسة والماء لا يكفي لرسل الجميع فأجاب يرسل به النجاسة ويتينم للباقي وأجاب التأمم بالرمل لا بأس به للحديث أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره وأجاب يستحب تأخير التأمم آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء وروي عن علي وعطاء والحسن وأصحاب الرأي قال الشافعي في أحد قوليه التقديم أفضل سؤال عن الإمام إذا لم يسمع الإقامة هل تجزئ فأجاب إن كان أمر المقيم وان كان أمر المطيم ولا سمعها فقدت ذات وان كان بغير أمره ولا سمعها فتعاد سؤل عن المرأة اذا رأت الدم في آخر الوقت فأجاب تجب عليها الصلاة اذا طهرت واذا رأت الطهر قبل غروب الشمس عليها ان تتصل وتصلي اذا امكنها قبل الغروب تصلي الظهر والعصر وكذلك اذا رأت الطهر قبل طلوع الفجر فتغتصل وتصلي المغرب والعشاء يشع واذا رأت الطهر قبل طلوع الشمس فتغتصل وتصلي الفجر سؤل عن القضاء وقت النهي فأجاب من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ولو في وقت النهي سؤل عن المرأة إذا بلغت هل تصلي بغير خمار فأجاب من بلغت يعني حادت فلا تزيئها الصلاة إلا بخمار سؤل عن الرجل يحتلم في من يرتسل ويصلي ويجد بللا من ذكره فأجاب إن يجد البلد في الصلاة فيتوبأ ويصلي وليس عليه غسل ويوجده بعد فراغه من الصلاة فلا إعادة عليه سول عن رجل ينوي صلاة فرد وحده فكبر وجاء آخر فدخل معه إلى آخره فأجاب هذا سنة محمد صلى الله عليه وسلم فقيل له وإن صلى شيئا من صلاته فقال وإن صلى شيئا من صلاته سول عن الرجل يصلي الفريضة ثم يصلي بقوم هي لهم فريضة وله نافلة فأجاب لا بأس به وفي حديث معاذ فقال له السائل وإن كان من في صلاته الأولى فقال وإن كان إمام في الأولى سؤل عن من قرأ سورة مرتين في ركع من الفرض فأجاب لا بأس به وأجاب الرجل إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام ثم سهل الإمام فجاء بخامسة فلا يعتد بها سؤل عن من نسي صلاة أو نام عنها ثم ذكرها والصلاة الأخرى فقام إلى آخره فأجاب إن كانت الفائتة رباعية والتي تقام كذلك فينوى الصلاة التي تقام هي الآن التي نسيها ثم يأتي بالتي تقام سئل عن أهل البلد إذا حاصرهم عدو إلى آخره فأجاب المستوطنون ببلادهم إذا جاءهم عدو واشتغلوا بالدفع عن أنفسهم وبلادهم وذرائيهم يجمعون ولا يقصرون وقال الشيخ محمد بن عتيق رحمه الله تعالى ورد علينا سؤالات من إخوانكم من يذكر أمرا هينا وهو أنه يغرز إبرة في بدن الإنسان حتى يقرب خروج الدم ثم يؤخذ على رأس الإبرة من دواء اتصر بكم من النصارى فإذا مكث يومين أو ثلاثة حدثت البدن حبتان أو ثلاث من جنس جبري ولا أذكر أنه صار سوبا لموت أحد وآخر يقول مات لسوبه أناس كثيرون قد ما بلغنا عن الله ولا عن رسوله ولا عن أئمة الدين في ذلك تحريم ولا تحريم، إلا وقفت على فتية لبعض تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال فيها إنه ما بلغنا فيه شيء إلا أنه يخاف إذا حدث بسببه الموت فيكون الفاعل مثل المتسبب في القتل ونحن نرى هذا الفعل عندنا ولا فعلناه ولا نهينا ولا رخصنا لأنه لم يبلغنا فيه أصل، وأن كون الجواب اتصل بكم من النصارى، فجميع الآيات الأصل فيها الحل والإباحة، إلا ما ثبت النهي عن منه، أو بان فيه مرئية ظاهرة متحطقة، وقد قال تعالى: ولا تكف ما ليس لك به علم، ومثل هذه الأمور الأمر فيها هين، ويكفي الإنسان فيها السكوت عليه عنها، حتى يتبين دليل شرعي من كتاب الله أو سنة رسوله. وما ثبت عن الصحابة وما قاله جمع من الآئمة والله سبحانه لن يترك شيئا مما يجب على الخلق العمل به إلا بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك ما حرم أدلته ظاهرة معلومة خاتمة الكتاب قمت بجمع هذا المجموع ودونت محتواه من معلومات مما كتبه العلامة الشيخ حمد ابن علي ابن عتيق هي الراغمين والمحبين دليل ونبراس وهياية وهي تعطي صورة تاريخية لماض قريب تعهد فيه علماؤه بالتبيان والإضاح في مجالات الإصلاح وهي أمانة أمانة من بعدهم ليقولوا كلمة الحق في السراء والضراء والمنشط والنكره نرجو الله المثوبة وحسن الجزاء وأن يغفر لمن سلف ويهدي من خلف الله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم انتهت هذه المادة ولكم تحياتي واحترامي في شبكة ألو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته